والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين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 وَإِنَّ لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها نسقيكم نافئ ولكم فيها منافع كَثِيرَةٌ ومنها تَأْكُلُونَ وعليها وعلى الفلك تحملون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 قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم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 ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيها هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا فعنا بما علمتنا وعفل لنا ولوالدينا ومشاهدنا بالدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون هنا بيقولوا قد للتحقيق افلح يعني نالوا الخير حصلوا على الخير يعني بيقولوا الفلاح يعني النيل والظفر بالخير يقول كذا في يعني ان يحصل الانسان على الخير وعلى ما يتمناه وعلى ما يريده على البقاء حتى في عظم يقول كذا يقول لك قد افلح المؤمنون يعني هذا امر محقق قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذي كمان هم بالصلاه بيكونوا خاشعين يعني بيهم خاضعين لله خايبين من الله متذكرين لله متفكرين في الله يعني بيحضروا قلوبهم أثناء الصلاة عندما يصلوا بيعرفون أنهم يتخاطبوا مع الله بيتوجهوا إلى الله بينتبهوا فهنا بيكونوا خاضعين لله وفيرزن من ذلك ان هو أجسامهم وجوارهم ساكنة ما تتحرك ما يقفوا بيلعب مرة بلحيته مرة باصابعه مرة بثوبه هذا الذين هم في صلاتهم خاشعون إذن الخشوع في الصلاه هو الخضوع لله والتذلل لله والمعرفة تدري انك بتخاطب الله وتنتبه لهذا الامر وتستشعر هذا الامر وقلنا هذا بيكون نتيجته نتيجة الخشوع لله انك بتخشع جوارحك ما بتحرك يديك ولا بتلعب ولا وكما الانسان في روابع ولا تطانين بيه بيلعب كذا ويتحذر كذا وحركات بيجي غريبة فلذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لو خشع قلبه هذا حين رأى رجل بيعبث بلحيته, بيلعب بلحيته قال لو خشع قلبه هذا لخشعك جوارحه الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إذن بدكوا لنا صفات المؤمنين قال قد أفلحوا أفلحوا حصلوا على الخير كله وطبعا كان المراد هنا على الخير كله بإيش ضمنوا السعادة والهنية في, في الآخرة وضمنوا دخول الجنة لأنه برجع يبين بعد لإنه برجع يقول هذا هذولا هذي بيدخل الجنة. لا بيقول لك منهم الله يعني أظانها قيود الهم المؤمنين هذين كذا. المؤمنين هذين كذا. المؤمنين هذين بيكونوا كذا بيكونوا في صلاة مخاشع. عند المؤمن ما يعني لأن كان الظهر إيمان يعني أذكض مصدق وما بيتزم يعني بينققص في بعض الأشياء ما دخل بهذا الأمر. نعم اذا المؤمنون قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وذيهم قال كما يعني ما يتكلموا الكلام الفاحش اللغو والكلام الفاحش الكلام البذيء السب الزور الكذب الكلام المحرم قال هم معرضون وهذا يعني تشمل شيئين أعراضهم يعني أنهم ما كنت يتكلموا بهم هذا وحده والثاني أنه إذا خطبو ما بنأه بعبروا عنه بأهنت تقول إلى شيء آخر ما بي ما مثله إذا هذا والذين هم عن لغة معرفون هذا السفاه ايضا للمؤمنين اللغة, اللغة والكلام البذيء الكلام الفاحش والس... مثل السباب ومثل والقول الزور والكذب آه. وكل قول فيه معصيه لله الغيبة والظاهر أنه في الكلام والذين هم عن اللغو معرضون هذه ذن صفات المؤمنين الذي قال نالوا الفلاح الذي تحقق لهم الفلاح قال اذ بيخشعوا في صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون يتجنبوا هذا ال... يعني يصونوا السنتهم عن الكذب وحتى اسماعهم بيعرضوا عن عن ما... عن ما كان فيه اللغو وينتقلوا الى شيء اخر والذين هم للزكاه اي فاعلون ايضا اذ يفعلون الزكاه يعني بي يعني يعني هذا التزكيه هذا الامر أيه يعني بيخرج الزكاه ويصرفوها في مصارفها هذه بيثزموا بكل ما امر الله من يعني من ضمنها اللي يخرجوا الزكاه الى ايش مصارفها والذين هم لفروجهم حافظون هذه بي يعني بيحفظوا فروجهم قال ما بي ايش ما بيعرضها للمعصيه ما بيعرضها للحرام حافظ لها ما يعني ما يمكن يعرضوها إلا إيش الا على ازواجهم ما يمكن انهم يعني يسمحوا لها الا على ازواجهم يعني إلا مباشره زوجاتهم او ما ملكت ايمانهم الزوجات ما المملكه ايمانهم يعني الايه الاماء اذا كان اذا شريت اذا شراء امه فانه يحل وطئها اذا شراها يعني بالكامل اذا تملكها او تملكها له بغير شراء اذا المؤمن هكذا بيحافظ على فرجه ما يمكن يستعمله في غير ما اباح الله له لأن الله جعل في الإنسان في الرجل شهوة جعل, جعل له قناع يصرف فيها هذا الشهوه ما هم بلا شهوه كذلك جعل له مكان محدد حدد له لهذا الشهوة وهو الزوجة وذا أمكن الإيمان لكن إذا تعدى واحد قال إيش وإلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين ما عليهم لهم ولا عليهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادل الذي يتجاوز هذا الأمر يعني إلى غير الزوجة يعني أن يعني في غير الزوجة أن يستعمل المحرم أو أن في الفرج أو نحوه أو يستمتع يعني بالجنس أن يستمتع بالجنس مع غير الزوجة وغير الآشر وغير الأمه قال فأولئك هم العادل الذي تعدى هذا الأمر ما محمد قال ذي مبلغ على الزوجات وما ملكت ايمانهم إذا كل شيء غيرهم يعتبر حرام يدخل في يعني يدخل في ذلك الزنا يدخل فيها الاستمناء اللي بيقولوا يعني انكاح اليد وحيوانات اي شيء حتى يعني حتى الاستمناء هذا قالوا يدخل فيه لا. يعني انكاح اليد حال واحد الاستمناء بنفسه بدون يعني الزوجه في هذا بيدخل في ايه في هذا التحريم لأنه ما بحر له مع الزوجه او الام قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك هذه غير ما أباح الله له غير الزوجة هو الأمة فأولئك هم العادل يعني هم هم ذيهم عادل كأنه قال قال هم المتعدين هم العادل هم يعني هم أم العاصل يعني حتى كأنه يعني كأن يعني منذ الحين يحصر الأمر يعني هم ذي يتعدوا وفد يعني حتى كان غير ما يجيب النسبة له يعني في امباله في ذمهم، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ايضا بيكمل الحين باقي الصفات قال في المؤمنين قال والذين هم لاماناتهم راعون هذيهم محافظين على اماناتهم اذا عوض عندك امانه يعني المؤمن اذا وضعت عندها الأمانة يحافظ عليها ويهتم بها ويعيدها الى اشي الى اصحابها عند عند طلبهم لا عند ارادتهم والذين هم لاماناتهم يعني ما يمكن يخون الامانه ما يمكن يستعملها يعني بدون اذن ما يمكن يفرط فيها والذين هم لاماناتهم وعاهدم كذلك اذا عهد عهد ما يخلفون هذه من صفات المؤمنين صفات يعني يعني بت يعني بتجعل للانسان مكانه كبيره عند الناس ويعني ومنزلها رفيعة فهذه يعني صفات مهمة في الايش في المؤمن يعني إنه, يعني إنه بعيد من الإيمان الذي معيشه يتخلف عن هذا الصفات ما هو ما يعني ما هو الإيمان إنه يفعل بعض الأشياء إذا قد وبس ويترك الامتثال المفروض إنه يظهر الدين كله في أفعاله يظهر إنه مؤمن بالله مصدق بالله مصدق به يوم آخر مصدق إن الله بيحاسب ويعاقب فيمتثل كل ما أمر الله به ويترك كل ما حرم فيظهر في, في خصاله إذن بيكون حافظ للأمانة بيكون ايضا يعني يفي بالعهود يعني يعني بالعهود ايضا محافظا على عهودهم والذين هم لاملاتهم وعهدهم راعون راعون يعني مهتمين بهم بالرعايه والاهتمام يرعى هذا الامر نعم يرعى الامانه ويرعى الايش يرعى العهد يعني يحافظ عليها بذي يستطيع والذين هم على صلواتهم محافظون أولاً قال مدحهم بأنهم يكونوا خاشعين في الصلاة يعني, يعني يعرفوا أنهم يخاطبوا ربي ويخضعوا له وبدأ هنا قال بيحافظوا على صلواتهم يعني كلها ما مبلغ أبلغ صلاة بعض الصلوات وصلاة يفرط فيها يهتم بها ويعلها يعني ايش اه؟ اهتمام كبير كل الصلوات فقالوا ذي يعني ذي يهتم بها اهتمام كبير يعني انه يحاول انه لا يكون ينشغل في أثناء الصلاة يحاول في أعماله لكن يشغل أثناء الصلاة يحاول إنه يفرغ نفسه في وقت الصلاة يحاول إنه يجهد نفسه للصلاة لا يجي هو قد باقي وقت الصلاة مثلا يعني يستعد للصلاة يجي يستعد للصلاة يحاول يبكر إلى الصلاة لا يجعل الصلاة ما بلا أمر ما هو يعني يعني أمر أهم شيء أمر ما هو ذو ذو أهمية إنه من أهم يعني أركان يعني من أهم أيش أركان الإسلام يقولنا بدأ بالصلاة قال وإذا ختم بالصلاة قال والذين هم على صلواتي محافظ قالوا يعني لا إهم لها واحد بأي طريق حتى مثلا ذي بيجي قال يعني بيقول البعض هم ذي بيجي يسهر أكثر الليل لما يجي بيجي الفجر ورقد لا ما يبدون محافظ على الصلاة ما يقول إن بيحافظ على الصلاة بي يعني إن بيحافظ على صلاة الفجر مثلا والله يجي يعني الصح ان النوم يعذر الإنسان عنه إذا كان إنسان نايم لكنه يقعد ساهل لما يقب الفجر ويرقد هدار إنه ذا رقد ما عده قائل قالوا هذا ما فالواقع بعيد من ما هو محافظ على الصراحة واضح واضح لو كان امر يهمه ما رقد وله أمر مهم عنده صدق إنه من إذا هو هدار إنه باحتاجه يرقد ما يرقد فعير يقول بكر يجي أمر مهم فالصلاة المفروضة أن الإنسان يحافظ عليها لا يكسر فيها كل الصلاوات ما هي صلاة وحده والذين هم على صلاواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات قال هم الوارثون هذي قال قد أفلحوا هم الورث هم ذي باي النعيم وهم ذي باي النعيم وهم باي يحصل لهم النعيم قالوا إما أن سماهم وارثين لأنه متملكين والمتمل لأن عادة الورث يتملك وهذا لا يتملكون إيش الأموال وبعضهم قال إن أيضا عد فيها إنه كان بهناك بجوبه يعني للكافر بكل يعني مكان في الجنة منزله مكانه يعني يعني في الجنة يعني لو آمن فإذا ما حين ما يؤمن بعد يع تنتقل هذه إلى إيش إلى المؤمن فيرثوها يعني فينتقل من الأشي يعني إليهم ما كانت لهم. هل هو ما هذا اللى في الطابق الجاية منهم؟ إنها يعني أنها معدة لم لو آمنوا؟ فلذا <تصفيق> اللي قال إنه بي بي بيعلم الكافر حين يموت <تصفيق> بيعلموا مكان أيضا ولا في الجنة بيعلموا مكان في الجنة يقولوا بترذاك مكانك لو إيش لو أصلح نفسك ورجع قالوا أنهم بيرث يعني بينتقل إليهم المهم هنا الوارث يعني المالكوم. <تصفيق> نعم لا لا. قال اولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس قال الفردوس. الفردوس هو جنة ما فيها جن يعني جنة عادها عادها أهم أكثر من الجنة باقي الجنان كل بعض بيقول الفردوس جنة كل بيقول فيها كثير يعني فيها عنب جن ما كان فيها عنب كثير وبعضهم يقول ما كانت تشتمل على جميع الثمار المهم منها مكان مميز في الجنه يعني من احسن الاماكن قال هذا قال باجينا معيش الفردوس والايك قال ايش يرثون قال الفردوس هم فيها خالدون وهم بذلك يتخلدوا فيها ويجلسوا في ذلك النعيم اتابدوا فيه ولا قد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين بيقسم الله يعني بيبين لنا ندري بنعمه يعني أولا بقدرته وتمكنه وانه قادر على البعث نستفيد من هذا يعني من هذه الايه كما ايضا ندري ان الله فين علينا بنعم كثيره قال ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين بعضا بيفسر هذا الامر انه خلق الاصل وهو ادم من سلاله يعني من يعني خلاصه من الطين خرج الله من الطين هذه السلاسل وخرج الله من آدم من هذا الطين وقلنا لكم بتصير آخر ان الإنسان عادة بتغذى من النباتات والحيوانات وكل النباتات والحيوانات بتأصلها من الإيه من التراب أصل غذائها هذه أصل غذاء النبات بيكون من التراب لأن حينه طعده الشجرة بين التراب واليا يسقي قالوا إن الماء وظيفته ان بيوصل الغذاء حتى الشجره من التراب نفسه ما هن واحد يسقيها يعني ناتشرب ماء وبس ولا ما بنحتاج يحطها بين التراب وظيفه الماء قالوا بيوصل. الماء ينقل الغذاء حين يسقيها تحت الشجرة الماء ينقل الغذاء لما الشجره والشجره يعني تاخذ هذا الغذاء وتتحول الى ثمار هذا الثمار رجع ياكلها الانسان اذا اغلق كل التراب هذا الغذاء ياكلها الانسان ويرجع يخرجها يعني يعني الحين يتغذى الإنسان ويجي له يعني غذاء بريء برجعه يعني يخرج الأشياء النطفة تخرج منها النطفة يعني كانها متحول من هذا الغذاء إذا أصل الغذاء هو التراب ورجع يتحول الغذاء إلى نطفة ورجع إيه هذه بتحول إلى إنسان إذا كل إنسان مخلوق من إيش من النطفة هذه من الغذاء هذه من إيش من من, من, من من الطين وهذا يا اظهر في هذا المكان اوضح يعني حين لأنه بيقول يعني يقول كل انسان لأنه قال ثم جعلناه نطفه الله ما جعل ادم نطفه الله جعل ادم ما جعل ادم نطفه خلق ادم من ترابه وبس فاشتغلنا تاويلات قال خلقناه إيه؟ قال من سلاله من طين حتى اذا من سلاله يعني, يعني خلاصه من الطين يعني وهو الغذاء هذه يخرج من الطين م. في الغذاء هو سلالة من الطين بيخرج من الطين هذا الغذاء إلى الشجرة ورجع يتحول إلى الإنسان بشكل غذاء ورجع يتحول إلى إيش إلى إلى نطفه وبعدها إلى إيش إلى جنين ما أسمع منقول أصله ورجع يتحول إلى يجع... إنه قال كذا خلقنا الإنسان من إيش من سلالة من طين ثم جعلناه نطفه من هذي جعلناه نطفه؟ من هذا جعلنا نطفه لن نفهم ان نفهم ان نفهم ان نفهم ان نفهم ان نفهم ان ورجع ان من ان نفهم ورجع نفهم ان نفهم ان نفهم من نفهم ان نفهم ان نفهم ان نفهم ثم جعلناه الله هو خمانه هو بعيد هو بعيد وقت كبير بين الغذاء بين التناول وبين تكون الإنسان بعدين على مقدار قال و, و, و... و... من جعلناه طيب. من, يعني هذا من, من الغذاء و جعلناه من الغذاء طيب نفهم كذا يعني هذا قرجح للتفسير من الغذاء قال نحن بنحك نتأول قال خلقنا أصله ورجع و... ورجع خلقنا أفروع من الم... ولكن الكلام ما يحكى الكلام بعيد خلاص خلقنا الإنسان من طين هذا آدم أصله آدم من طين ثم آش. بعد ما خلقنا ادم من طين جعلناه يعني آد... يعني الإنسان ولا اولاده يعني في يظهر عن الإنسان اللي من طين ورجع جعلناه يعني الإنسان نطفة ثم جعلناه يعني بعد ما خلقناه من طين خلق... ثم جعلناه ما ماذا ثم جعلناه منه هذا بعيد، ما هو بعين يقول لا بعد يفهم هذا الموضوع قال نعم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يعني بعد ه هذ هذا الغذاء الذي من يعني السلا هذه من الطين قال بنجعله نطفة في الله في جسم الرجل إلى إلى نطفة وتجاعث منتجه إلى رحم المرأة وهذا قرار يعني ما قال في قرار مكين وعجيب أن ذل المكان فيه ظروف عجيبة ما يمكن يعيش الطفل يعني لاش الحياة تأجنين فيها هذه الصلاة يحافظ عليه ويوفر له الجو المناسب وكل ما ايش يحتاج قال ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة النطفة بنخليها نحولها إلى علاقة يعني نحولها إلى قطعة دم جامد هذا النطفة هذه يعني جليل من المني هو النطفة ثم خلقنا النطفة علاقة يعني نحولها إلى ايش دم جامد ثم خلقنا النطفة عالقة، فخلقنا العالقة مبغة ورجع العالقة هذه القطعة جم جامد نحولها الى مبغة إلى قطعة لحم صغيرة. كنا نسمها مبغة لأن يمكن يعني لأن مبغة يمكن تكون لقمة. هذا بيسمون مبغة الإنسان. يعني لا تحول إلا قطعة لحم صغيرة مثل اللقمة. ثم إيش؟ قال فخلقنا عالقة مبغة، فخلقنا المبغة عظام ورجع حول الله المبغة هذه القطعة اللحم الصغيرة يعني كبرت قليل ورجع حولها إيش؟ عظام. ثم إيش؟ حولها عظام فقسوا العظام ورجع حولها إلى عظام ورجع يغطي العظام باللحم. فقسوا العظام اللحم. هذا كلها عدة مراحل قال ثم يعني بعد هذا انتقل إلى شيء لأن هذا كلها عاد أشياء يعني ما قد الحياة في الإنسان عاد شيء يعني ما قدو شيء مهم. لكن بعدين تقل إلى الأهم التغيير الأهم إنه رجع يخلقه إنسان رجع ي في الروح. يعني يجعل فيه يعني حق فيها العيون والسمع والبصر وكل شيء فلذا قال ثم أنشأناه خلقا آخر بعد ما قدوا عظام مكسوب اللحم قال حولناه إلى خلق آخر وهو الإنسان جعلناه فيه السمع وجعلناه فيه بصر وجعلناه فيه دراك وجعلناه فيه يعني جعلنا الحواس وجعلناه الحياة والروح فيه كأنها جعل ثم ايش جعلناه فيه الحياة فعبر عنها قالوا ثم لأنها يعني درجة كبيرة وفارق كبير بين هذه المرحله وبين غيرها لان قبل ما هو الا عباره عن حقي شجره تكبر قليلا ما هي ما فيها روح ورجع خلقها الله خلق اخر ثم جعلناه خلقا اخر يعني جعل فيها الروح جعل فيها السمع جعل فيها البصر جعل فيها يعني حواس الشم والانف وهذا والفم وخلق فيه كل شيء ثم جعلناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين يعني فتبارك الله يعني ما يعني إن الله بيعطي اه بيعطي وبيمن عليناه تبارك تعالى وكثرت ايج نعم احسن الخالقين يعني احسن الخالقين في الخلق يعني يعني يعني احسن الخالقين يعني ما حد استوري يخلق مثله يعني فيها خلق يخلق خلق يعني عجيب وفي حسن وفيه ايش فيه دقه عجيبه فتبارك الله احسن الخالقين كل نفس الكيف ان الانسان إن ما يعني بيعجز وقال ما جهد الناس يعني ايش ولا شيء بسيط ده الحين بيحاولوا يصنعوا كمبيوتر يحاكي الإنسان ولا يشعبها الإنسان لكن في فرق كبير كبير كبير كبير كما قدوا بيصير يسير قليل قليل قليل ورجاء إذا جابروا واحد رد بكذا وحتى كلام مدري كيف قالوا خلاص هذا الشي عيد لكن وين هو وين الإنسان أوه. فرق يعني ما استطيعوا لا يع لا إنسان ولا حيوان يعني ولا حتى الدبابة ما تستطيع يعني ما يجهد يخلقوه روح هذا الروح ما يمكن خلق هالإنسان ما ما كان قال ثم جعلنا قال ثم إنكم بعد ذلك يعني بعد ما يجود الإنسان خلق آخر ويعني يبعث الله فيها الروح ثم ورجع ثم إنكم بعد ذلك رميتهم يعني اختصر عاد بيرجع يخرج واحد إلى الحياة ويرجع يرائيه الله رعاية الله بإرضاع يعني إرضاع يعني الأم ورعاية الوالدين ورجع قال بعدها برجع يموت ثم إنكم بعد ذلك لم ييتم. يعني أكيد إنكم بقيتم يتون بقيت يعني هذه الأشياء مقررة معي ما بلا أشياء بتجي صدفة ليش قال ثم إنكم بعد ذلك لم ييتم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ورجع بعدها تبعث يوم القيامة كلكم تبعثون ورجع بعدها يعني تبعثون لجي لكل إنسان ينال جزاء ويقع حسب عمله ما هم بلا خلق عشوائي كذا يموت بيموت بيموت بديه حيا حيا وبس ولا يعني ما هم يمكن الله كذا يعني لعبه لا بيخلق الناس ويرجع يموتوا ويرجع خلق ويرجع يموتوا وبس وبيجي ظلم وبيجي ناس يظلم ناس ما بيجي انت يعني المظلوم بيموت ما جد انت انتصر له والظالم كثير منهم ما بيجي ده يعني ايش يعني ما جد انتصروا انتصروا من المظلومين ويرجع يموتوا كذا ولا يجي شيء يعني هذا بعيد إذن هناك يوم سيحاسب فيه الإنسان سي... سينال الإنسان جزاء. هذا يوم... يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة سبعة ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن خلق عافلين يعني إحنا قادرين خلقنا يعني عظم منكم سبع طرائق سبع سماوات وهذا ما شيء. يعني لا يتروا كيف بعيدنا أو لا كيف خلقنا سبع طرائق يعني قالوا سبع سماوات وخلقنا لهذا السبع السماوات وما فيها من كواكب وأجرام ومجرات هائلة وعظيمة وأعداد يعني مهولة ما, ما إحنا غافلين عنكم ما عندكم إحنا بانوا شعبهم وما كنا عن الخلق غافلين خلقنا السبع السماوات وفيها أشياء وحركات ومسارات يعني أشياء غريبة ولا ولا حجبنا عن إيش عن الخلق وما ولا كتقافلنا يعني ما بتأثر علينا وراجل إجتهاده في بيان لقدرة الله وعظمته ما هم أثر على شيء وانه قادر على يعني على يعني أشياء كثيرة وما كنا عن الخلق غافلين يعني ومحنا غافلين عنكم فلا تقدروا نحن بان وبان وباننسى كل إنسان الله بيعلم كل شيء عنه ورقد خلق الله كل شيء وخلق الكون وركب وسواه وحرك ويعني ونظم وكل شيء يعني لولا رعاية الله هني بيجي يعني الصدامات رهيبة يجي إفجارات ويجي أشياء يعني يعني مفزعة لكن ومع ذلك كلها الله بيحفظ الكون هذا ويحفظ كل السماوات والأرض ويتولى أمرها وايضا ما هو غافل عن الناس ثاريب كل واحد وش عمل وش بيعمل يجي للنهج وباي حاسب عليه عاده وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماءاً بقدر فاسكنناه في الأرض ايضا يقول لنا أنه يعني من نعمه وقدرته لأنه يوفر لنا أسباب الحياة الضرورية لأنه بيجي لنا بماء بيجي من البحار بسلطة يعني حرارة الشمس على البحار يكون فيها حرارة شديدة وتبخر منها المياه ورجع يسوق الله الـ الـ الـ الـ يعني تتبخر وتحول إلى سحاب المياه في البحار يخرجها الله عذبه نقيه من البحر المالح بتركان بينقيه يخرج منها العذب الزلال خارجا من البحر مع ان البحر ما يجي حد يشرب منه ولا يستعملها فيه لكن بيخرج الله الماء منه يريد عذ زلال يرجع ينقله الله يعني يتكون في السحاب ويرجع ينقله الله بالرياح سوى الرياح يعني يجعل الرياح السودا هي الأماكن الاماكن هذه أراد الله وتنزل تنزل امطار وحين تنزل بتنزل على حسب حاجة الناس حتى أنظر في كيفية نزولها تلك بتنزل على قدرات قدرات قدرات ما بينزل كله كذا لا بينزل كله كذا من خرر. يدمر البيوت ربيوس لا بينزل الماء كله لأن الماء إذا هو هائل بيدمت لا بينزل الماء اذا في السحابة كله مرة واحده يعني لو لا خزان يفتح ينزل كله مرة واحده يعني من يدمه يخرب فكيف الله بينزلها بقدر ميزان يعني على حسب ما يتناسب مع ما ايش مصلحه الناس وحاجه الناس ويوزعه هنا وهنا في الاماكن ويزوقه هنا وي ورجع وأنزلنا من السماء في قدر فاسكنناه في الارض ايضا بينزلها الله بعد ما يجي ياكل فل... تثبت على على في على الارض بينزل منها كثير من المياه فلايش في جاف في الارض يلحفظ المياه الجافيه ترى دي البحار أسفل ينزل الله هذا المهم بيجيه حسبة من هذا المي المياه الأمطار فمنها كذا الحين عرفوا يعني مثل هذا الأمر المياه الجوفية أنها بتغذى من الأمطار الحين كم كما زادت الأمطار بالزيد المياه الجوفية حسبة حتى يعني مثل خصوصاً بالنسبة للأماكن اللي بيحطوا يعني عند هالسدود يعني من فوائد السدود إنه بيجي ينزل الماء فيها إلى يعني إلى يعني إلى جوف الأرض يعني, يعني حتى قد عرفوا في كثير من المشارع أنه بيزداد منسوبة المياه فيها الحين تمثل أسدن إذن الله ينزلها نادل ويحفظها في جوف الأرض لا تقعد فيها جلاظة من تمتل ولا مجاء فيها لا يعني انت اج... تت... تتعكر وتلوث وتضيع وت... قال فالله بينزلها ويحفظها لنا وأسكنناه في الأرض يحفظها لنا خطف في أماكن يعني مجاري خاصه تحت الارض فاسكنناه في الارض وإنا على ذهاب به الى بعد نبعده لو بدنا لكن نشتي ايش لمفرحه الانسان لاي حاجه الانسان كان الناس ذاك الزمن بالله على البير، فيها بير يحفروها ويرجع بين تجمع فيها ما واذا مع معلاش الابار يجوا فيها ذهل فازات كيف شكل كيف الناس على الماء من ايش من باقنا الأرض، كيف أن الله حفظه لنا في هذا المكان فاسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادم وهذا ما يقول الله بيكون معنا وبيحافظ عليها ولا لو خلاها الله، لو خلاها الله من يسهل يعني لو باع مثلا بين الكراب، من يضيع بين الكراب، وإن يتمدد وينتجر فإن الكراب ينتج يعني إذ في الأرض هو قدرة الله وإذن قدرة هو، يعني ورعاية كبيرة عن الإنسان ورجع قال فانشأنا لكم به جنات وبالنشأ لكم بهذا الماء الذي بالنزله من المطر كثير من قالوا انشأنا لكم به جنات يعني ينبثل يحيى الله الأرض ويقول ايش بالتنبثل جنات المزارع جنات من نخيل وعنات لكم فيها فواكذ كثيرة حتى هذا النخيل والعناب قال فيها فواكذ كثيرة فيها ثمار كثيرة لأن يعني هي متنوع في الواقع هي ما يسوى النخيل فيها زمراتها مختلفة وكذلك العنب بيجي مختلف في حجة معه فواكه كثيرة هذا بالنسبة للنخيل ولا العنب بيجي منها فواكه كثيرة يعني يسلكه الإنسان يفكر يتمتع بها إذا فواكه كثير فيها فواكه كثيرة ومنها تأكل أيضا غذاء لأن النبغي لأن نبغي أغذية نوع بشي غذاء ما يعني يتفكها هذا الإنسان ما يمكن ما يعيش عليه بس بيجي بفواكه يتفكها بالإنسان ويأكلها ويتأهلها لكن ما يمكنه يعيش عليها وبس. طالو لي خد. هذا إذا بيجي حبوبه طالو لي طعام. هذا بيجي من الحبوب البر أو شعير أو ذرة أو. أما هذه الفواكه قال أكثرها ما منهم يمكن يعيش عليها وبس. قال الله هذا بالنسبة للعنب والتمر كان فيه هذه خاصيتها. بس ما يعيش بها الإنسان. من ومنها تأكلونه؟ الفواكه بتلذذ بهالإنسان وما يمكن ما يقعد, يقعد يعيش عليها وبس ولا يقول شيء يعني ما مثبَر يقعد واحد مثلا لو يمس متفاح تفاح مثلا ويقعد لو مات تفاح كثير ويقعد يعيش يموت ما يقعد لو ما تفاح ما ما لا تفاح ما ما خبز ورايه هنا قال الفواكه قال, قال نخيل وعنب هذه النخيل والعنب لكم فيها فواكه وبالتأكلوا منها يعني ومن أغذى هي اكل يعني غذاء اذا التمر بيعتبره غذاء بيسمه غذاء لانه بيسمه هذا على حاجه من الغذاء, الغذاء. فيذبر عيش بالانسان لمده طويله يعني عيش وبس وبس بالتمر وكذلك الي العنب اذا كل هذه النخيل والاعناب هذه فيها فاكهه يعني جمعت بين الفاكهه وبين الغذاء وبين القوت لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكل يفرق بين الفاكهه وبين الاكل الاكل كأنه غذاء يعني طعام وشجرة تخرج أيضا قال فإن شأنا به شجرة تخرج من طور سيناء أيضا قال شجرة من أخرجناها من طور سيناء كأنها ربما أول ما نبتش في ذلك المكان المكان الغارك ذي إش ذي أنزل الله فيها يعني الله الألوه على إش على موسى شنا. شنا. إيه. نعم. نعم قال في إش في الطور يعني الجبل قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تنبت فيها دهن تنبت فيها دهن، يعني زيت هذا يقولون زيت الزيتون، شجرة الزيتون تنبت بالدهن، يعني وفيها دهن يستفيد منها الإنسان كثير يستعمل في دهن جسمه ومحافظة على جسمه من التشققات ومن كثير من الأمراض حتى يستعملوا علاج الكثير من الأمراض يعني ترحين الجلطات أكثر ما يعالجوا من الزيتون الجلطات يرطب الجلد ويرطب العصاب هذا بيرطب الأشي الجلود بيرطب الأجسام في وأيضا للشعر بيرطبه يعني بينفع كثير في الشعر هذا فيها تنبت بالدهن يعني في هذا يعني تنبت وفي دهن في هذا دهان وصبغ يعني في هذا وصبغ للآخر وأيضا للآخر صبغ يعني بتسبغ اللقمة يعني يعني بتخمل لقمة فيه نعم إذا يغمس فيها يعني بيصير فيها إيش ال الطعام يعني اللقمة تغمص فيها كأنك بتصبغها حين حطها بين الزيت حين قال صبغا للآكلين يعني إذن هذه الشجرة ذكرها الله نقول لأن فيها منافع كثيرة وبيستفيد منها الإنسان قال فيها زيت الزيت حتى يبيستفيد منها الإنسان في الضياء في الضياء هذا يعني بيسبرش الواحد منها القنادر إذا القاد جاءت أولا قبل يعرفه الكهرب كان بيستفيدوا منافع الإضاءة إذا تنبت بالدهن والصبغ يعني في دهن يستفيد منه الإنسان فيه حافظ على جسمه وفي دهن جسمه ودهن شعره وفي الاستبقاء فيه ولا إيش يعني فيه يعني يقال استراج وأيضاً فيها صبغ للأكلين فيها صبغ إستدام للأكلين يأكلوه فيه وفي فيه أيضاً مواع يعني فوائد عجيبة في نفس الزيت هذا ذكر أمثلة فقط. وقالوا إن الحند ذكر الله في عن فيها فائد أيضا زيادة على غيرها وإن لكم في الأعوام العبرة نسقيكم مما في بطونها قال الأعوام هذا الذي أعطيناكم الأبل والبقر والغنم والهذا كر فيها من يعني أذى الميعاد هذا قال فيها عبرة عبرة يعني تتعبروا وتدرؤ إن الله كيف بينع عليكم خصوصا بس في بعض الأماكن ذي بيجي بعيدة عن الزراعة ما يمكن يجيهم ثمار ويلم في إعتماد كبير على هذا لاية حيوانات. في أكثر بلاد العرب. في ذم فيها يعني لا في هذه الأعوام لا يعني تتعبروا وتعرفوا أن الله كيف وأن الله عاجل. وفر لكم حاجتكم وحسن بكم وأنعم عليكم لا نسقيكم مما في بطونها تعرفش كيف نسقيكم من الذي في بطونها مع أن يعني اللبن هذا اللي بيخرج. هذا ايضا فيه حاجه عجيبه هذا الدم اللبن دي جفري ما بي قالوا اكلت البقره ولا الحيوان يعني اذا اكلت الغذاء العلف ولا ويرجع ياكله ويرجع يجي في المعده والا المهم قدو في ما منستره يعني لا حقه ورجع يخرجها الله من بين اذيف المعده كله هذا اللبن وخرجه لكن قالوا ما بيصبر ينتقل الا بالدم بيتحول الى دم ورجع ينتقل يعني بيصير يمشي الدم يشل الغذاء هذا وجا قدامين الدم لما يتحول الى باط ويرجع يتخلص منه ويجي مع عبد الله بن خالص فوله بيختلط قالوا بالفرث بال هذا ويعني بيجي في المعده ويرجع يختلط بعدها بالدم ويرجع يخرجه ربي صافي ما في أي أثر للفرت ولا للدم هذا عاية أي عجيبة قالوا إن ملابطاً ها قالوا ملابطاً نعم حتى يعني إذا هنا يعني قالوا هذا أيضاً من ال لأنه ما إذا يسأل... وضح بح... ذكره في آية أخرى كذا من بين فرق ودم لبنا سائغاً قال ل... للشاعرين خالص سائغاً للشاعرين قال انها يعني يعني ما بعتم عرفوا ذلحين ان الدم دي بيونقل الغذاء ويوصله كذا ما جاءهم داري لا كلام دا. ايه حتى يعني قريب هذا ايضا من الاشي من الادلة على هذا القرآن من عند الله دليل آه. لنا حين قل الله انه يخرجه من بين الفرس يففهم بين الفرس يتخلص ففه يزد من بين الدم ويخرجه لبن خالصا يغل الشاربين يسترى الانسان يشير الله ويكيف عليه ويرتع ما قدروا الا ذلحين ما كانهم داري لا كلام ان كانوا يختلطوا بالدم لا بعض حتى بي الفسرين كانوا يتعجبوا قالوا كان بجوبه من شق فرث ومن شق ولا والأدام وذلك من الوسط حين قال الله كذا ايوه فهنا اشترينا ايضا حتى في هذا بي بيدلنا في هذا يعني بيقولوا سبق احنا اخبرنا الله بشيء ما عاد معرفه الله ذا الحين في دليل لنا ويأكد لنا وينتيقل ان هذا الكلام من عند الله قال يدل عبرة لكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة حد فيها منافع كثيرة في الحيوانات تحمل الأرض لا هو مزدوج. ال الحملة نعم تحمل وبيجي من هذا الثمن وبيجي منها إيه قمنا في كثيره ومنها تأكل وما بيشبه نأكل منها يذبح ولاكل يلمس وأكل يهو مفبه وعليها ضد يعني على هذا الأنعام خصوصا يعني ما يولو ما يكلها بعضها وهي وها الإبل وعليها ابن إيش تح تحمله تحملوا أنت وأدوانكم عفشكم أثاثكم ينتقل من مكان إلى مكان ويسخرها ربي مثلا الجمل ذا كيف النبي يجلس ويربط لما يحمله كما <تصفيق> هو الدواء يقوم وسخرها الله وينقاد بسهولة يعني أهل للإنسان وينقل لكم أهل عليها وعلى الفلك تحملون يح يحملكم على هذه الانعام وكذلك قال بيحملكم على أيضا بيحملكم الله على الفرق في في السفن يعني السفن دي في البحر وعلى هذه الأعوام وهالإبل ما هو بي عليها تحملون وعلى الفرق تحملون يعني على السفن يعني هذا من نعم الله إن يعني, يعني يجعل لكم وسائل الخشب يمنه والمسابير هو منه وأدي ثبّرها وأدي أرشده كولده والله ذي بيسوكها من مكان إلى مكان بالرياح هذا كلها من نعم الله. فالمفروض أنه هو ذي ستوجه العبادة له ولا يعبد غيره وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره عند الحين في ذكر بعض الآيات صوصاً هذا السورة مكية أكثر وفيها عضاء الذين ينكروا ينكروا بسل قال الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره أبدو ما معكم الله إله ما بحد قادر ومتحكم بالكون وذي جهده يضر وجهه فعلاه فذي بده ما لكم من اله غيره افلا تتقون ما بتخافوا فيذي وذي قادر على كل شيء وذي خلق كل شيء لفم افرزكم وباي عيدكم وذي بيتحكم ويتصرف في كل شيء وباي يوم يحاسب فيه ويعاقب ما بتخافوا منه ما بلا وذي قادر افلا تتقون يعني تتقون اه وتتهابون عذابه افلا تتقون فقال المراء الذين خفروا قال الخبر لأنه في كل الكبار من قوم نوح قال ملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر ما هذا إلا بشر مثلًا ما شيم هذا باجي بسولما عند الله يقولون دارن ما بالله أن الله يعني لأنهم كلهم يعني ذريت آدم قيل إنه أول نبي بعد آدم أول رسول بعد آدم يعني ما بلا آدم خلقها الله وقالها أولاد وهو يعلمه نبي آدم لكن آدم بيعلم أولاده من الصغر ما يعني ما بشي مسأله ينكره ولا ما ينكره ب... ما بشي عادات ولا بشي عادات تغير ولا شيء يقلوها ما يرضوا به ومن الجاية. حتى ف... فلذا لما جلسوا فترة لما يعني ابتعدوا عن الله وابليس لعب عليهم ويبتعدوا عن الحق فارسل الله نوع قال ماذا علمنا ان الله يرسل حاجة <تصفيق> قالوا ايش فقال فقالوا قال المرأ الذين كفروا من قومي ما هذا الا بشر ما قالوا ما هو لا بشر مثلهم ما هو لا واحد مثلنا لجم ما هو وما بلا يشتي قالوا يتفضل علينا ويكون نرضى له هو وهو يقودنا وسوي ما يتأمر علينا ما هو الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم بس ما هو صدق انه رسول ما عند الله ولو شاء الله لو بيجد ربي نهياب رسول لأنزله لا ملائكة، هي ملائكة ما منها ب... واحد مثل مثلنا، ما سمعنا بهذا في أبادل، ما بسمعنا قالوا برسول يمنع من الله يرسل واحد من البشر دولا عادم قوم نوح، قوم هذا هذا دولا هذا لأن ما يعيش في الواقع ما كان برسول بتيجي، ما كان بل آدم وما ظهر فيها الرسالة مثلهم. حتى يعني ما كان منير ورجع وجاء ظهر رسول ينبههم آدم، جاء بل آدم حلموا منه ورجع يعني تقبلوا منه طبيعي. أه. ورجع يجينوه يقول إنه رسول من عندنا قالوا ما جعلنا ما, ما سمعنا في هذا في آبائنا ما جعلنا رسول من البشر ونحن لما أصدقنا ندري إن الله هذه خلق السماوات والأرض وإن هذه نعم علينا وإن هذه بيجي يسوي كل لكننا رسول ما بلشت في نقول إن إحنا إشتنا في تعالى علينا وكنا نقول لك ناهي وش ما بدافون أمرك علينا ما راضين رابط ما رابط لا بتربي قالوا منها أباه واحد من الملائكة ما من هذا كان ما كنا وهذا مشكلة يعني في الواقع ما هم بالله همهم يقولوا كذا الإنسان بي... عند الحق ويقول في الواقع إن حين يجعل الله رسول من البشر هو نعمة لذلك حين يبقى الله رسول منهم هم يمفاهم الله وعارفين له دارم يمبه واثقين بهما أو كمخذب على همه ولعب على معروف بالصدق واللداه أولاً يجوا خبره وقد عرفه ما يمكن يكذب، ما يمكن يلعب عليهم ما يمكن ي... يعني ما بيجي يطمع فيهم ولا لأ ورجع ثانيًا بايثر يفهمه معه بينهم بينهم أحسن أحسن من يجي واحد غريب أبتذر الحين عليه وجه واحد يدرسك إذا يعني من كريتاك ولا ولا هجيتاك ولا باجي هالسال من هيني واحد يدرسك مو خارج كيف لاقي واحد يدرسه, من يدرسه من خارج ما بفهم حاله ولا لهم درس ثاني عربيه ما قد يتعب في إذا عاد النعمة على الناس إن الرسل الرسول منها يفهموه ويعني ويتع... يدرو شيء يأخذوا عن نويته وصل لهم يبين لهم حاله هذا من ناحيه ومن ناحيه يقول يقولوا عرفوه عرفوه عرفوا عارف اللي صادق امين ما يكذب وراه ماط ولا شيء يعني فيه يعني متحلي بمكارم الاخلاق فرجعيني به يعني ما هم يعني من دولك المطمعين ولا الكذابين ولا الفجره ولا به يعني متعدين على الناس هي المفروض حين يضع حط واحد ما عرفه سهل مثلًا واحد ما هم معذور، إذًا هي حكمة أن الله جعل فيها البشر، لكن البشر بيدوروا لهم عذر. يقول هم ماذا ما هو الله مثلًا، وهذا حتى الحين في بعض الناس بل يعني في كل مكان في كل زمن ما هم مع الانبياء بعض الناس بيستكبر إنه يأخذ عن العلماء ليش ما هو، ليش ما فلان يطلبان يعني في الواقع احترام العلماء وتعظيم العلماء لجلهم بيقولي يجيهم مكانك، بيقولي يأخذ عنهم، يجيهم يعني المفروض يرمز ويجيهم مكانه، يجي الناس يقبلوا منهم، يجيهم احترام زيادة يجي الناس يكون يقبلوا منهم جمعة، لا يقول أحد هذا ما هو لا مثلاً، نا لا عادي ليش ما هو؟ وإذا قال العالم شيء ولا قال ليش ما هو لا؟ هو مجازنا، إحنا سوا كلنا ابن آدم، المفروض إنه يعني انها يعني الله بيحط من البشر يجيهم يستطيعوا يتفاهموا معهم. والمفروض الذي قدو حامل رساله وقدو عارف ان احنا, احنا نحكم به زيادة قلنا كما كما ادرك الانسان كذا يعني قلت لو اذيب يسافروا مثلا يسافروا في الصحراء كما دبيتوهم لو يروا بدون وبيعلمهم الطريق ويستمعوا له وش ما قال جي من هنا ولا يجي من هنا ما هم كل ناقشه ولا من قالوا دبيت امر علينا ولا من جاهد الجواد هذا لو بده يخدموه ويطبخو له ويغسلوه ويسكروه ما بده هو يثير معهم ويعلمون الطريق <تصفيق> يعني نعمة كبيرة يدلهم على الطريق فالمغروب أن الأنبياء بابلع يدلها الناس على الطريق يفرحوا الناس أنه يدلهم على الطريق ويدرانهم في نعمة ولا يرح يدلنا كيف يدلنا وهو واحد مثلنا ما بابلعج يعني إبليس يلعب عقول هذا ولا المفروض لهم ينظروا بنظرها أخرى يتسروا أن في المسرح عنهم ويفرحوا بهذا ويحاولوا يهتموا به الجديد ويوصل لهم يعني يحاولوا ان يستفيدوا منه يحاولوا ينفع الناس يحاول يعني يعاونوا يعني حيث أنه ينشر للناس جمعه اذا هكذا البشر يقولوا ليش ما بلا واحد مثل أنا فقالوا إيش ما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين إن هو إلا رجل فيه جنة قالوا بلا رجل فيه مجنون بيجنه يعني جنون أو بيجنه يعني فيه جن وكلهم يعني مريض وقالوا بلا مريض إما جوا جن ولا مجنون لا لا ما بلا معه وذا أيضا ما بلا تكبر وعنات ولا واضح واضح المجنون والعادل يجوا مع مستوي موزون تصرفات واضحة يفرق الإنسان بين العاقل والمجنون ورجع يراه كذا وما يدراوه يقولوا قالوا بلا مجنون أو مزارين مزارين بايهم أقلهم ويرجعوا إلى في أراهم يقول شيئا ما يجي يدعين إلى عبادة الله قالوا مجنون قلت خبر مسكين قلت خبر إنه إلا رجل بهي النها يعني ما هو إلا رجل بهي جنون جنون أو بهي جن هذا المحتمل ألم عنده فترى بصوت حتى هن انتظروا قالوا انتظروا لا هو باي باي موت ولا باي موت الإسلام في قرطبة ما بالله فيه أنا مع كذاهم ريح ولا مو برجع ما هو في مناجرتهم، به حتى حين، وبعضهم يقول والله أنت وما يقول لا جعي، ما بلا فيه لا مع كذاهم كاد نباي أيه، كاد نباي، وبعضهم يقول تربصوا ريح وكما جاب سر والله أفسرنا كيف تسويه، فكلها فت محتملة، فتربصوا به حتى حين، يعني الى وقت، قال ربي صرني بما كذبون، بعد ما أسمنهم وقنع انهم عاد باي أمنو. قال رب قال لا الدنيا اللي قال يا شيخ عندك السفينه لا ما هي بيجي على الاخير لا لا ما ولا ما, ما, ما ذكر الله ما مسافر رسول الا ويحدث اياتي ربنا الله لا لا ما هو ما هو ساب الرسول إلا معيس ما يذكروا بالضبط منهم وهو ما بل انهم الله لا يعني ما ذكر لنا هذه الأمور بس كان في منهم كان ييلهم اياه كما من اثرا فراجع 1650 حجار قيصرا جنبهم بعد ما قنع منهم لا يا الله في كفر وفي جور وييل جهاله واولاده اخبروا وكذلك مثلهم ستمئة وخمسين سنة، والأولاد يكبروا ويبلغوا ولا يربو يعان، دوا يلهم جهل ورجهل يلف، وكل من جاء من طبق في جاه وكذهم ذلهم، ولا ما يسمنهم، قال لهم ما نفع فيهم نافع، قال رب انصرني بما تذبون، أيضا جاء بآذة أذية شديدة، قالها رب انصرني يعني انصرني عليهم سبب ثكذيهم لي، فأنا يعني يهلكهم ولا يعني أي عجل بعجوبة، عجل بعجوبة فتقال. ربي لا تذر في الصوره الثانية ربي لا تذر على ارضنا الكافرين ديارا انك انتذر من عبادك ولا يريد الا فاجرا كفارا ما ينفع في بي ما بينفعهم بي يعني كان ابو كل... كل ما جاء من جيل جاء كذا كلهم كافرين والله ان اجل ثنا قال ربي انصرني بما كذبون يعني بسبب تكذيبهم انصرني عليهم مم. يعني بسبب تكذيبهم وعنادهم فأو حينا ان أنصنع الفلك بعينه أو إليه قلنا له أصنع سفينة بس على يصنع سفينة في وسط البحر ما بيصير أداة شيء يصنع سفينة بيحطها في طرف ما معه بلرجع يدفعها جل وصلها ورجع قال الله أو حينا إليه أو حينا إليه أنصنع هنا بيقولون أن مفسرة يعني قلنا له أصنع الفلك إسمع الفرق بأعيننا يعني بمراج نتابعك إحنا يعني مرا... يعني ملاحظتنا و... و... ووحينا وبنوحي يعني ذكاه ندل... هذا بأعيننا يعني يعني بمراقبتنا ووحينا يعني وبنوحي إذا هذا بمراقبتنا حتى كان فيها إن... إنها من الله بيراد به يعني يحميس سفينة لا يجي وكن يخربها على مم. إنه قال وحي فاني وحي فاني وحي فاني وحي. هو حيث ك... كيف؟ لا ذا حين هو حينة يعني بنسبة للسفينة قال اخنعها نح... اخنع الفرك بها حيننا وحينة يعني بمرادة بس نحن بقى نراد بس وبقى ونحمي السفينة لا حد يكون يجي للعب بها على إنها أنا أخنع حينة ايه وبحينة بان بذل كيف نسبر بها كيف ننعها ألدو... يصبرها كيف يزول بها كيف يصنعها نعم قال إثنى الفرك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا كما جاء أمرنا بإهلاكهم بل نبلغ علامة أن التنور قال التنور الذي يجي فيها النار التنور حطب الحضر الذي يخلط فيها بيخرج منها هامع يفور المام جفر قال فإذا جاء أمرنا وفار التنور وفار التنور خرج منها هامع خرج من الآيش للتنور زال في تخلوق فازمك فيها قال اذا جاء أمرنا وفاركه النور يعني يفاره بالماء التنور حق الخبز فكما جاء أمرنا يعني تبان اهلك تبايجي الهلاك وفاركه النور تبان اهلك علامه التنور حين يخرج من هالماء ما يعني بعيد يخرج من التنور يجي ما ورجاي يخرج الماء من التنور قال فاركه النور فسلخ ايش فسلخ فيها من كل دجل قال اسلك يعني دخل ادخل بسلك بسلك في السفينة من كل زوجين اثنين. اجعل من البقره اثنين يعني ذكر انثى بقرة وثور. وكذلك من ال من يعني الجمال يعني بيهب ناقه وجمل. وبيهب من الغنم كذلك يعني من الضان كبش و يعني ناقة من الماعز يعني الماعز وكل الحيوانات ما هو مبلدة. الحمار ذكر انثى قال كل من كل زوجين اثنين. من كل زوج يعني كانه جعل من كل زوج يعني في الواجه الزوجين كأنهم الذكر والانثى ها من كل الذكور والاناث كل اثنين واحد ذكر واحد أنثى إذا يكون زوج يعني من كل نوعين من كل جنس يعني نوعين مختلفه يعني في الجنس الواحد يعني من كل نوعين من الغنم كل اثنين ذكر وانثى ومن كل نوعين من البقر كل ذكر وانثى وهكذا من كل الحيوانات وحطهم في الأسر. في السفينة حتى قال وجاء وتعلمها الله ورتبها على طوابق. أتباع يعني الطوابق الأولى قيل له إيش؟ قيل بعض الحيوانات هنا وبعضها هنا ودون جهد لا الله الحلايلة. قال إذاً قال كما فارت النور ونبعث بالماء. وقال إذاً دخل فيها أسلك يعني ادخل. فسلك فيها أسلك في الأيش في السفينة من كل زوجين وجاء مثنين وأهلك وأهلكهم دخلا في السفينة. و وأهلك قالوا كل من إيش ومن آمن في آية أخرى ومن آمن وذي آمن وهم دخلوا معك ربما أنا أراد دخولهم في أهلك معه وأهلك قال إلا قال وأهلك إلا من سبق عليه القول وأهلك تحصل فيها عليهم جيات إلا من سبق عليه القول وهو الإيش هذه مرض يؤمن مثل ابنه كان ابنه مرض يؤمن كان ما ولد دخل <بعد> هنا ربما أنها أراد أهلك يعني قلت بعد إلا بعد لكن ما يدخلها فيها بعد لا وقال يوضي وفكرنا على أهلك بعد لا أمن لأنها حين قال يقال كما رهن سابسن بعد قال يتلك فيها من كل الزوج يثنين وأهلك دخلهم في السفينة إلا أبي سبق عليها القول وهو ذي قلت إيش ما رضي يؤمن ولا تخاطب ليك الذين ظالم ولا تحاكيني في الباب فالظالمين لا حاكمين يعني إنك فيها غلب على الله وفيها حكم عليهم ماعده خلاص نحن يقول لا أتناقشني في دارك ماهم خلاص ماعده ولا تخلصوا في الذين ظلموا إنهم مغرقون ماهم خلاص مغرقون معك فيها كلام مم. يعني امر محتوم لا تناقش فاذا فإذا استويت أنت ومن معك على الظرك دارة بختفاقها وقد أنتم مستهنين فقل الحمد لله الذين الجانان يرضو من الظالمين الظاهر نستويتو حتى وهدأت السفينة. يعني بس هيك. هدأت. هدأت السفينه ولا السفينة، واللاقي هدأت أحيانًا الأمواج في البداية يعني دي على الله السماء تمطر أمطار غزيرة ومستمر والارض العيون كلها تفيض هاد العيون ورجع الماء زاد من سبل المياه زاد زاد لما طلع على فوق الجبل ومع ذلك بيجي أمواج بيجي فقال يعني حين تستوي وت... يعني وتهدأت سفينة، فدري إنها قد ايش دت قذ الله عليهم، وقلت بعد أيه وخلاص، قلت بعد أيه برجع الله الامور الى مجالها. حين فإذا استويت فأنت من مكانها في البداية بالزار بعم كذا وكذا يعني تهتز بهم أيه سفينة تتحرك مع الامواج يجي أموال ورياح، و... فقالت ما هدأت. واستويته يعني ربحت انت 1000 وما معك ربحتهم هيك استويتوا ما عدكم ايش ما عبد جوعهم كذا ولا كذا فقول الحمد لله احمد ربك هذه خلصك من ذولا يعني فقد انت قبل الله منه لانه يعني ان هذا امر مطلوب الانتقام منهم ويشكر يعني قال اشكر الله عليه فقول الحمد لله الذي نجينا من قوم الظالمين يعني قد منهم منته وقل ربي انجني منزلا مباركا وانت خير المنزلين قل ادعي ربي قل يا الله انجني منزل يعني ضيفني ضيفه جيده وانت اي خير المنزلين انت خير من بيضيف يعني حطني في مكان جيد اي في خير لي في يعني خير لي والخير فالاكثر يعني الاخير هو له اديني في اديني في مثل حالي في الدين واقول ربي انجني منذل مباركا وأنت خير المنزل أعند قلوا يا الله ضيفني يعني هب مكان لأن كل شيء لله فإن الله ما كل شيء فأعتبر أنها بافق. قال يا الله ضيفني ضيف أجيب أنت خير الممضيفي المنزل يعني مضيف ويقولون نزل يعني الضيفان أو طيفاء قالها يا ربي أعندل منذل صدق أو منذل مبارك بيجي في بركة ويجي في الخير ويجي في ايه يعني أستطيع إني آمن وقف في خ خي... يعني باركة... باركة دينية أكثر ما يعني أكثر ما يطلبها وأنت خير المنزلين أنت أفضل من من يكرم لنا مكان فيه بركه بقينا فيه حين قال رب أنزلني ما قال أنزلنا هو, هو... هناس وأهله قال ما قال أنزل... قال أنزلنا قال أنزلني قال رب من أراد أنه يجي لي... يجي لي... يعني يدروا هذه عنده يعني حين يضع الله في مكان ويحسوا ان الله باي له رعاية وهم يتفوا حاله ويسمسكوا يقول لي يأخذوا عنه يعني حين يضرب رعاية من الله يقول يا الله من منزله ورجع نزله الله في مكانه فجوهم يحاولون ونجوهم حاله فجوهم أنهم ينالوا من بركته ومن خيره فهذا إذن إيش يعني يستطيع أن يتعاكم يرشدهم ويوحيهم ويقبلوا, ويقبلوا منه قالوا في هذا المعنى عند نفسه. قال, قال ربي أنزلني منزل مبارك. وأقول واند... مبارك. وأنت خير من ذل. إن في ذلك لايه مم. هذا آيات لا أي... يعني أي أي عالم يستفيد مم. منها ويعرف الحق ويدريه ويرجعاه إلى الله. وإن كنا لمبترين هنا يقول المخفضة المستقيلة وإن, وإن شأن كنا للمبتلين حاجة اللام فارقة فرقوا بينها وبين نافر ما مأكدة يعني وإن شأن كنا للمبتلين إحنا بنبتلي وإحنا بنبتلي قال ابتلنا جولة الغام بأيش بنوح يدعيهم وفهم مفروض أنهم يسمعوا ويرجعوا وهم هو أيضا النوح ومن معها ابتلنا بهذا الغام يشغلوهم يعني يعني يلعبوهم لعبة وهيضا هذا ابتلاق يعني إحنا بنفسه ليه قالوا بالن هذا آياته فيها ابتلاء أيضا من الله بيبتلهم كل بيبتلنا في يومه قالوا ألم يركن بكلامه بالنبي جل يرجع يعني اختبرهم منهم يرجع الجل يرجعوا للحرب والمؤمنين والنبي مبتلين أيضا ابتلاءهم الله به على الرغم كذي خلوهم يضايبوهم يضيعوا يضايبو عليهم حياتهم ويعاندوهم يكذبهم فيها يصبروا ويتعاملوا معهم ويصبروا ويتمسكوا في الدينهم أيضاً فيها ابتلاع أيضاً للمؤمنين هذا أيضاً فيها كلها ابتلاعات حين مكثى النبي ولا بيجي إيه؟ بي أيضاً بيجي فيها ابتلاع له ولمن معه؟ وللناس جميعا ثم انشانا هذا قرنه ثم انشانا من بعدهم قرن آخرين بعد ما هذا إنشأنا قرن آخرين أمه أخرى هل كيف يفوقي الأبضل؟ يدري بيختلفوا بعضهم بيقول إذا الحين فيه مثال المكان حتى المكان حد بيقولوا الكوفة يقولون مثل الكوفة يعني طرف المسجد يعني, بلا في يعني في بس. لغز في بلاد الشام يعني ده أفضل دلائل بلاء طيبة. في بلاد الشام في بعض اللي بلاد الشام وبعضهم يقول لها فالهند ايه الواية ما الواية ما يفرق كيف مبلحين ما, ما بلع بعضهم يقول كان ما... عندك التنور في مكان في الكوفة <تصفيق> <تصفيق> وبعضهم يقول كان في الشام وبعضهم يقول لها فالهند كل هذا الأمور نجاو فالهند ما هو في نفس المكان قريب منه ما راح بعيد قال الله صلي على الحمد وعلى آله قال إذن ثم إن من بعدهم قرن آخر قال وجاء بعد ذلك إن قرن أمها أخرى لما جعنا قال لما كان جاء فتره لما بيعتنسو تناسوا الربي وتنسو الرسل وذا وابتعدوا قالت لهم أشياء تبعدهم وقب يعبدو آلهها أخرى ولا قال فيهم رسولا منهم على عادتنا فالنبي رسول من البشر أنا عبد الله ما لكم من اله غيره ابراهت تكفون ما بعله هو ما عندو ما عندو متقين له, له من رسول ما انتم خايفين خا تخافونه ما معكم الله مثل ما قالنا وقال لا منكم كاناتنا الكبار بيقوموا ينكروا ما بيعرفوا فأنهم يحسوا انه بيخرب عليهم لأن الكبار, الكبار علي الناس ومشتغلون الناس وذا الحين أحسوا أنك بعجمه ويسبروش ما بده كبعجم حد عليهم ويخرب عليهم بيوم خافوا ويخافوا على المكان السام في بيوم أول من يعرف وأيضا من نعمة الكبر لأن عادة على الله من الفقراء وهم ذار الغنياء ما بالله وبعجي واحد يلعب عليهم بيقولون لا نحن راضين الله ليه مايا فقال فأرسلنا فيهم رسول منهم أنا عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تكذبون؟ وقال الملاء أكبر من قومه، من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأشرفناهم، هذه اشرفهم الله نعمهم وجعلهم يعني في عيش رغد. قال واسرفناهم في الدنيا ما قالوا؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثل ما هو لا أحد مثلنا لكن ما هو بيل. يأكلون مما يأكلون منه واشربوا مما يشربون، ما هو سابر في هؤلاء جورسون مثل الأول. هذا يبين لنا أن هكذا عاده الناس أن ما بال روب يدور لهم عذب فالاخير يعني نعم الاستكبار هذا هالأشياء بقولها ما هو لامبر أنا ما هو لام يعني كأنه مفروض إن في هو قال ولا إن أطعت بشرا قال ولا إن أطعت بشرا مثلكم إنكم اذا لخاسرون ما إذا طعت واحد مثلكم ما بلا لعب عليكم أنتم خاسين ما وجد لكم أيش منها يعني خير أعيد لكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون قال ويد صدقوا صدقوا إن إذا رجع قدنت ومتوا. قدنت رجعوا قد إنتو ماتوا قد إنتو أظام قد إلى عبر هذا دليل لكم قال على إنهم ما بلاء إنه ما هو صدق بيجعلوا هذا دليل على السكذة صدقتوا يعني تصدقوا حين يقول لكم كذا يعني حين يقول أي يعني ما هو يعني كيف يعني بهذا الأمر وكيف تصدقوا يعني المفروض إذا هو بيوعدكم بهذا الأمر لا ثرثب كيف حق لكم يقول برجع بعد ما تحول انسان ترابنا برجع يرجع ما عندكم خلاص هذا انت انت ايا علمكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم اخرجون انكم برجع كلمات يعني قالوا هي هات ما توعدون الذي يعني, يعني قالوا ما أبعد هذا الأمر. احنا عاد الناس ويعني وي وعظام هي هذا هي هذا يعني بعد ما توعدوا هي هذا هي هذا هذا هي هذا اللي ما توعدوني كأنهم اكدوا هذا الامر يعني ما ابعد هذا الامر قالوا ما اعتقد هذا الامر انه يجي فيه واحد هذه واحد كم ما توعدون يعني هذه عليكم بهذا النبي هم ناس ايه فعل هي هذا نعم قال قال ان هي الا حياه الدنيا نموت انا موت وانا احياهم هم قال ما هي لا الدنيا هي الحياه لازم مو دون احياء وبس هو كذا تقول امه تقول مو كذا كانه كذا سنة الله والبشر كذا وكيف ان الله بي كبر الرسل وكيف في هنا قالوا اذا هنا قال إن هي الا حياتنا الدنيا نموت ونا فقال ما الا كذا ما معنا الله الدنيا ان هي ألا حياتنا قال ما بلا الدنيا ما في غيرها ما في شيء آخر. نموت ونحيا ونحي بس ما بلا لكن بعضهم بيفهم غلط يقول ورجع نحيا ما ما بيقولوا كذا ما لو فهموا مني ما شايف نموت ونحيا بنموت نحيا انهم بينكروا قال ما هي له حياه بين بلا ذلحه اذا وش معنى الموت ونحيا؟ يعني بعضنا يموت بعضنا ونحيا ناس يموت وناس يحيا ما ما احنا بعدنا كذا يموت ويحيوا يموت وناس يحيا يحيا كم يوم يعني وكانه بيولد ناس ونادي يعني ما بلدت يا الحياة بقى في فترة يعني نموت يعني نموت الكبار ويولد الصغار وهكذا بالجيل يولد الذي قالوا موت كبار وناه ويحيا صغار وناه وهكذا أبلح هكذا ما عبي شي غيرها ثاني مرة إني إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما نحن المبوثين إن هو إلا رجل رجل نفترى الله كذباً قالوا ما هذا أول شيء كذبوا قالوا ما يعني أشيء قالوا ما يمكن يتبعوه لأن ما هو لبشر منهم. ورجع قالوا لا تبعوه لأنهم خاسرين. ورجع قالوا كيف تبعوه؟ قالوا يكفيكم أن نقول نحن بريات يرجعوا. هذا يعني خطأ يقولوا واضح أنهم بريات يرجعوا بعد ما سير تراب. ورجع يقولوا ها ولا يمكن يعني كانوا استبعدوا قالوا فيها استبعاد يقولوا أنه استبعاد أن عبدا يرجعوا بعد الموت وتحول إلى رماد وتراب حياته يعني بعيد بعيد أنهم يرجعوا. ورجع يقولوا بعد ها إني ألا حياتنا ينكروا تماماً ما عدهم بلست بعيد وبس ينكروا الأهل بعض ورجع يرجعوا على النبي بعد ها يقول إذا ما هو إلا إذا وكذا كل اسمه الله إلا رجل بيشتري على الله الكذب وما نحن له المؤمنين ما نحن مصدقين له لا لا لا. قال رب تنصني بناك الذبون قال عما قليل الله سبحانه نادمين قال الله قال قليل باه بي... وبا يصبحون نادمين يعني إن الله باهلك ثم بايندهم فأخذتهم الصيحة بالحد، أخذتهم الصيحة وهذا أخذ بالحد يعني أنه كان جزاء حق لهم. ده للأمة دي بعد. إيه دي بعد مم. مم. فجعلناهم غثاء، قالوا رجع بعدها جعلهم الله غثاء، قال الغثاء ذي بيجمعه الماء، خلاه جاء يقول، سيل يجمع من الحطب والعودان والجشاقش وال، بيجمعوا في ظهر الماء بيجي كده منسية، يجي كده أشياء منسية مع ذا. يجمع القمائم الماء وعودان مرجن بها في السيول والغار ما جاي لا بدهم غير ما عاد يمشوا حتى تغيرت صورهم وملامحهم قديم الحين هم اشام مرجن بها هي قدم هذا ما قال هذا الغثاء الغثاء قال ذي يحملها الثاني من الاشياء على دماهم دماهم يعني من القمائم منحوها قال ثم يجي فجاع منهم غفال الله يلقوا بعد هنا ما بلا ف... لَهُمْ من الله غضب من الله لا ما عاد السابر يعني هلاك الله يقول الجهنم ما فيها كلام ما بلا فيه صخط من الله وغضب فيه, فيه مع هذا ربي من, وبعدها وبعدها صخط وغضب من الله ايه ثم إن شاءنا إن بعدهم قرن آخرين يعني هكذا وليس بعد ما إن الله قرن آخرين ما تثبقوا من أمتي نعجلها وما يستأخرون يعني كان الله بيقول كذا و... يعني نرسل بعدها وهكذا ونرسل بعدنا أمه بعد أمه بعد أمه, أمه ونحن بنرسل رسل والناس يدكم عايش هاكذا. في يعني بدون حتى للنبي يعرف أن حين ما يرضوا أن هذا كأنه زعب البشر وطبيعة يتبروا كذا وينكروا ولا يرضوا اسمعوا ولا يعرضوا قال ما في القاسم ما أينشاناب من بعدين قرن آخر قرون آخر يعني بعد ما أينشوه وما يبقى له صالحين، الصالحين عنده سب برجع يزيد ويقولوا كم جاءوا تراخوا وصار العمل يعني على آلم المدة بن بنامين وزيدوا بعضهم دخلوا في الدين ما هو ما ما ليت منه لما ي يجد لما يجدوا علاقة، الحين قالوا مثل قومنا، قالوا كان كانهم. يعني كانت كانوا منهم يقولون مؤمنين يقولون لما رجع الله فترة انهم جاء ناس قالوا انهم ما, مؤمنين ما بهم لهم مؤمنين انهم يقولون انهم يقولون انهم أصنام انهم يقولون انهم يقولون كانوا يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم والله انهم يقولون الله قدم لما يقدم كذا ورجع يرسل ربي إليهم رسول وها <تصفيق> سلام ثم إن شاء الله عندهم قرون آخرين ما تتبقوا من مثل أجرها لأكل وفي كل أمة من الأمم يجوا معها وقت يحددوا عند ربي إليها لأيها لأي العقوبة إذا بأيها العقوبة ما بيقدم ولا ي... بيأغضب على التفرف منهم ولا بيأبيم لم لما يجوا يتمكنوا وبلغهم بلغهم ويجب حفلهم كلهم المعرفة فلي هذا يعني حدد الله الأجل بهذا ما بيجي الأجل لا بدروا كلهم وعرفوا ويتجدون ورجع عجل إيش عجل الله وأيضا يمهفهم إذا عجل بدهم يرجع ورجعها من عقبة كل أمة بجمعها إيش عجل محدد فالمفروض أن يعني بيقول يعني في عهد النبي محمد نم يدروا وينترو يستفيدوا مما هذا مثلا إلههم بالله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى البيت الطيب الطاهرين. صورة المؤمنون صورة المؤمنون صفحات المؤمنون صفحة ثلاث مئة وستة واربعين. لا ثلاث مئة وخمسة واربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أرسلنا رسلنا كترا كلما جاء أمة رسولها أكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى وَمَعِينٍ ذات قرار ومعين يا أَيُّهَا الرسل قلوا من الطيبات وَاعْمَلُوا صالحا إِنِّي بما تعملون عليم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَغَطَّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ جُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ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 والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعى ولدينا كتاب ينضب بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون لا تجاروا اليوم انكم منا لا تنفرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به ثامرا تهجرون أَفَلَمْ يدبروا القول أَمْ جاءهم ما لم يَأْتِ آباءهم الْأَوَّلِينَ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون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 أم تسألهم خرجا فهراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون قال الله قلنا في الآيات التالية والايات الآيات السابقة تكلم الله عن الأنبياء السابقين بدأ بنبينا نبي الله نوح قلناه قيلنا أول الرسل بعد آدم عليه السلام ثم ذكر الله أن هناك يعني قرون القرن بعد ذلك ما ذكر صاحب القرن قال ثم ارسلنا فيهم رسولا منهم أنعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين بعد نوح قال انشأنا قرناً آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن عبد الله ما ذكر منهم ذول القرن ولا منهم الرسول قيل انهم يعني انهم ايش انهم عاد عذا القوم والمرسل اليهم هو ايش حود ولكن الله كأنه يعني ما أراد ما الغرض بيان من هو يعني من هو النبي ومن هي الأمة كان الله انما اراد أن لنا هكذا قرن بعد قرن بعد قرن قال ورجع قرن بعد ما بعد بعد بعد شاءنا قرن بعد ورجع بعد رسول ما بعد ورجع بعدها رجع قال إيش ثم بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد في بعد بعد بعد بعد بعد بعد وكيف كان البشر بيعامدوا ويكذبوا أيش أنبياءهم ورسلهم وكيف كان الله بيعجل عقوبه كثير من الأمم السابقة فيه درس لأهل مكة لكي يتجنبوا مخالفة النبي ومعاداة النبي وفيه نوع من التسل اهل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أول واحد ما يؤمن به الأمم السابقة كذلك بيكذبوا ما يبيروا لما يجلهم لهم عقوبة ثم أرسلنا رسلنا التترى هكذا أرسلنا رسلنا ترى يعني, يعني متتاليه رسول بعد رسول كل ما جاء أمة الرسول وها كذبه كل ما يجي رسول إلى أمة في كذبه فأتبعنا بعضهم بعضا يعني أتبعنا يعني مثل ما ذكرنا لكم في قمنه ان الله إيش أهلكهم وقام عاد أو الذي قال قرن بعدهم اهلكهم ورجع بعضهم بعض يعني يعني مثلهم أتبعناهم فأتبعنا بعضهم بعض, بعض. يعني أتبعناهم مثل قبلهم يعني أتبعناهم في الهلاك يعني كما من قبلهم فتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث جعلناهم قصص احاديث قالوا جمع حدوثه فبيسمع وجمع وجمع, الحدوثة وجمع الحديث أن الحديث عن الحديث النبوي الشريف، وأن الأحداث هي القول الذي فيه يعني غرابة وعيب وفكاهة حديث الناس حديث الناس قبي يعني قدي حذية قبي تكابر يعني يعني بمظاوجاتهم بهوي يتكلموا فيها وسمراتهم و... هذا أصبحت هكذا اذا كل هؤلاء أصبحوا حديث يعني أصبحوا حديث للناس يتكلمون فيهم ويتناقلون أشي ما جرى لهم يعني جيل بعد جيل. هو العقل هو الكلام نعم إذا أصبحوا قال حدوثه لأن كان شيء من الحاجة اللي يتلهبها تبي يتلهى الناس بهذه القصص كذي حجارة بي بي مضى الناس أو فيها قال وجعلناهم أحاديثا فبعجلكم من الله يؤمنون يعني إذا يعني هذا سخط من الله لأجل الناس ما ما يؤمنوا بالله. ثم ارسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا بعد قال ارسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا, بآياتنا بمعجزات لا. كثيرة لكن قال والسلطان المبين طاغم بفسر السلطان المبين أنها معجزة يعني زياده وهي العصر الزمق شريف فسرها بمعجزة كبيرة قال لانها كأنها غير الآيات لأن فيها شيء أشياء كثيرة في اولا أكبر معجزاته هي العصاف، هذا يتحول في عبال، وانه بني ضرب بها البحر ييجي طريق فيه، فينشكل طريق في البحر، وانه كان بيضرب بهالحجر الحجارة في يخرج منها 12 أي عين تنبع بالماء، ويعني قصص كثيرة عن العصاف قالها أنها هي الأش السلطان المبين، ولو بعضهم من السلطان المبين يعني كان هيبة. هيبة كبيرة وهذا عجيب الظاهر ان هو الامر كان يعني ذي لان يعني هو السلطان مبين يعني حاجه بيقول السلطان لان بيقول له هو ومكانه فارسلنا موسى ب وسلطان وهارون يعني وهيبه كبيره واضحه حتى ان خافوا ما ايش ما تجرؤوا عليه جلس عند فرعون وموسى دعاه وفعل كذا وما فعلوا بشيء حتى قالوا كان بيخاف فرعون درت عد منه قال هذا يفسر لي السلطان الهيبه اللي كان إيش لموسى عليه السلام هو واش هارون م. أحيانا حسب السياق دليل واضح ودل على ده فقال بهارون وارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملائه ملائه يعني كبار قومه فاستكبر لا لا ما بيطلق صح الجمع الغفير ما لا أكثر ما يستعمل على الكبار والزعماء، على الكبار والزعماء لأن يجيهم الأشي، بيجهم حاضرين دائماً، هم بيجهم هذا اللي بيغيروا في المجتمع، الحل والعقد بيجوا بيدهم، أكثر ال أكثر الطواغيت؟ الطواغيت لا الكبار والزعماء القبائل والكبار دوله الطواغيت إذا اجتى غير في ولا يشتي يمسك الروس يعني ويستميلهم لا هو جاي يسوي شباب. فهم؟ لأن الناس بيجيهم أصبع ما بيجيوا فيها فإذا الكبار بيصبر يعني كأن بيدهم الأمر هم ذي بيغيروا كله فقال إلى, إلى فرعون وملأه فاستكبر استكبر فرعون واستكبر ملأه استكبروا كيف أنهم يتبعوا موسى وهارم قال فاستكبروا وكانوا قوما عالي وهم يعني استكبروا في هذا الموقف وما جاءت لهم بعدهم قوم عالي يعني هم متكبرين من الاخر يعني هم متكبرين على الناس جماعة ما علاء فين موسى وارون ويدعوهم الى عبادها عبادة الله دي ما بالرابة قد لا فرؤون بيدعي اذا استكبروا ان يستجيبوا له وما هي بعيدة وهم قوم عالين كانوا هكذا يعني كان هذا دابهم فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما عالي ما فقالوا فقالوا أن أؤمنوا بيبين لك كيف استكبروا فقالوا انا أؤمنوا لبشرين مثلنا اثنين أشخاص مثلنا نؤمن لهم وقومهما لنا عابد وقومهم ضد يعني بني إسرائيل فهم عابدين وخافعين وخدم لنا أبدا نجي نؤمن البشرين ما هم مثلنا ما هم ملائكة ولا هم يشتري لبين ما هم ممكن يكونوا ايش انبياء ودد قال هم من قوم قوم هم خدم لنا عبان جي نؤمن لهم. هذا بيان الاستكبار فقالوا قالوا ايش فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابد فكذبوهما يعني نتيجة هذا الاستكبار والتعالي كذبوهما فكانوا من المهلكين حل ايش فكانوا من ال يعني فكانوا من الأ... دخلوا في الامم السابقه يعني قال اتبعنا بعضهم بعضا يعني فالحقناهم بايش بالامم السابقه واهلكناهم فكانوا من المهلكين يعني مثل الامم السابقه هذه اهلكناها آه. ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون قال اتينا موسى الكتاب يجي ليقراه على قومه يجي لعلهم يهتدون وهم بني اسرائيل وجعلنا وجعل ابن مريم وامه ايه وااوىناهما الى ربوة ذات كرار ومعين يعني بيذكر الله قلنا الـ يعني الـ الـ الـ الاحداث السابقه والانبياء والرسل فيما يعني المتقدمين قال ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون كذلك اتينا موسى الكتاب لئلا يهتدوا ويتعلموا ويعرفوا الحق وجعلنا ابن مريم وأمه آية كذلك أرسلنا يعني عيسى وجعلنا أمه وجعلناه آية كل واحد منهم آية أو مجموهم آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يعني آويناهما يعني نقلناهم وضممناهم إلى مكان الربوه المكان العالي وعادة المكان العالي بجنو صحي فاجتمع لهم في هذا المكان الكون الصحي وكان قال ايش ذات قرار ومعين ذات ذا مكان استقرار اما كان الاستقرار اللي بيبقى فيه ما وفي وفي يعني ايش وفي متطلبات الانسان يعني فيه خير في خير في رزق ييسر الرزق فيه هذا إذا نفهم من قول ذات قرار يعني مكان بيستقر فيه واحد فذي بيستقر المكان ذي بيجد فيه واحد طلباته فكان فيه مكان ذات قرار يعني فيه مكان يستقر فيه الانسان لان تتوفر حاجاته مثل الماء يتوفر قال الأسمر ولا يفسر في الرج هذا مع هذا القرار ومعين يعني الماء أتأكد الماء لأنها أهم متطلبات الحياة يقولوا لا يسكن واحد إلا على ماء كان من أهم الأسباب لكن كلمة معين كأنه ماء يعني ما هو ما بالله يلاحظه من البيار ماء, ماء ظاهر يجري كلمة معين يعني كأنه معاين يعني يراب العين لفظ معين إذا بقال إذا اجتمع لهم نعمة كبيرة عادة في الأقزورا الذي يعني أماكن بيج فيها يعني مياه وفيها لكن بيج فيها وباء كثير منها في الأمن والمخافات <تصفيق> في أفريقيا بيج فيها <تصفيق> نعم نعم عجيبة وخضراء لكن أو باء وأمراض يعني مكان ما يعني ما يرغب الناس فيه لكن ذا قال جمع بين الشيء كان في مكان مرتفع والمكان المرتفع بيكون صحي نعم. ما بيقوا فيه يعني ما مكتوم ولا بيقوا في هوا وبيقوا فيه, هو فيه يعني الجو بيقوا فيه بارد يعني ما بيكون فيه ما هو بيئة للأهل الأمراض وفي نفس الوقت توفر لهم الخير والرزق والمياه والكل إذن آويناهما الى ربه ذات قرار ومعين يا ايها الرسل خلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يعني بيقول الله يا أيها الرسل فأنه يقول لنا الرسل كلهم يعني هم بشر مثل الناس ما بلنهم معهم رسالة من الله هذا بعده ثانيا رسالة الله لجميع البشر ما تقتضي انه يحرم ما أحل الله الله أحل كثير من, الـ من, الـ يعني من في الدنيا من الملذات فالله جعلها حلال للإنسان ما حرم علينا كثير من المحرمات يعني أباح لنا كثير من الأيش مباحات فالدين إذا ما يقتضي نحن نمتنع نحن نحن نحرم بعضهم بيجي في الدين وتشدد يقول لا خلاص لا تقرب كذا ولا يجي هذا ولا يحرم أشياء قلت أباح الشر الله عبد يعني حتى باي يحرم عليك إنه يجي لك بيت جيد ولا يجلك لك سيارة جيدة ولا مع أن هذا الشيء ما يعني الشر أباح الله قال لا تحرم طيبات ما أحلى الله لكم هذا الرسل كلهم قال الله كلهم من طيبات يعني إذا بدوا جيد حاجة تجتمتعوا بها وايضا جوا جي فيها جيه حلال هذا المجياس للطيبه كان طيب يجتمع في الخطرتين كان مرغوب فيه يعني بينفعاك وتلذذه وكونها ايضا حلال لا جوا في التحريم هذا إذن الطيب كلهم من طيبات إذن التحريم هذا ما هو من الشرع ولا هو شرع الله فلذا ننظر إلى الامم السابقة خرج عن شرع الله ويحرموا اشياء ما مثل مثل الكفار القرش قبل عندما قبل يعني أمة محمد كانوا عندهم يحرموا طال السائبة والوصيلة والحام هل يعني بيحرموها ولا يجوز الانتفاض بها وهذا شيء ما حرمه الله قام يبطنه سمكذا بيحرموا يعني بيحرموها يعني كثير من الابل وال يقولوا إذا بعضها إذا قد انتجت مثلاً ال... قد عشرة من ال من الإبل ال... خلاص من الذكور فقد حما ظهره فلا أحد يقربه ولا عايز يجوز له أحد يتبهأ ولا يستعمله ولا وذي مدري وش المهم يقول محكم ما عند الله من سلطان ويحرموها فقال لا ولكن ذه... إذا اليهود كان يحرموا أشياء كثيرة ما حرم الله ما حرم الله؟ فاذا الله الشرع الله كذا بيقتضي ان يباح للإنسان في هذه الحياة أن يستمتع بما كان في إيش في, في شيء يعني حاجة فيها فيها لذة يعني ومتعة وأيضا يكون فيها إباحة من الشارع. فقال حتى بدعة بالرسل اباحه يعني لازم حرم هو بس ولا الأثر نعم عدم التحريم. يعني لا يكون فيها تحريم نعم إذن قال يعني إنها الخطاب حتى بدأ بالرسل أجيهم الأطل يعني فالأمام أنت مع بات يتحرم ولا تقول ما يجيدوا لا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة كلوا من الطيبات يعني ما حرمنا عليكم بل أبحنا لكم وعملوا صالحة أعملوا الأعمال الصالحة إني بما تعملون عليم أنا عارف أيش بكل أعمالكم وأنتم أيضا مكلفون مثل أيش مثل سائر البشر ما خرج عن طاقة التكليف الذي يرجع يعبد الرسول مثل قوم عيسى راح يعبدوه وإذا قال الله يعني مأمور أمر بأن يأكل ومثل الناس هو يعمل صالح وأيضا يحاسب على عمله كذلك عزّر وكل الأنبياء وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم التّاجون قال هذه الأمة يعني العالم كله الأمة كلها أمة واحدة يعني شرع الله هو واحد للناس جمع من عهد آدم إلى يوم القيامه شرع الله واحد يعني لا بد هناك بعض التفاصيل الفرعيه هذه تتغير بحسب الزمان ولكن هناك القواعد الاساسيه عباده الله وحده توحيد الله يعني تنزيه الله يعني, يعني يعني يقول العدل والتوحيد هذا في كل الايش الامم ما حد يدعي الا اخره فلذا قال ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم حتى أنا ربكم والأي المتولي لاموركم والقادر والفاعل شيء كل شيء والمتحكم بكل شيء فاتقوني يعني فخافوني اتقوني يعني مكسورة مم. يعني أصلم به اتقوني فاتقوني يعني فخافوني كيف تتقوني وتخافوني بعمل ما أوجب الله ما أوجبته وصرت ما حرمت هذه هي التقوى هكذا اذا شرع الله في الأمم كلها من عهد آدم إلى يوم القيامة لكن كيف كان موقف الناس فتقطعوا أمرهم بينهم الناس تتقطع كل واحد يهب... كل الناس يابوهم ايش يعني صحيح. يعني امرهم يفهم ان الامر واحد ان امر الله واحد وشريعته واحده لكن كل واحد بيجي هبل يقطع منها ويروح لحاله ويعاد لحاله ولا عيد في باله ويصول له يعني ويقول خلاص هو عبد الله هو. والناس كلهم يعني على ضلال وهو الحق ويعني ويفرح بما قدوا فيه فتقطعوا امرهم بينهم زبورا الزبور ربما قالوا بعضهم يعني كتب لان جمع زبور واللا زبور يعني جمع زبرة يعني قطعة يعني كأنهم يعني تقطع كل واحد اخذ قطعة ولا كل واحد أخذ الكتاب وشيء من الأشي من الشرع وعمل به ولا أدري بيعمل بالبالي فتقطعوا أمرهم إذا الخلاف هذا هذه الفرق ما هي الذي أشراد الله ما الله يدعي الى اشياء مختلفة الله يدعي الى شيء واحد عبادة الله وحده لا شريك له و تنزيهه تنزيه عن مشابهة المخلوقين وتنزيه عن الظلم و عن اي نفس فتقطعوا امرهم بينهم زبرة يعني قطع او او كل واحد بياخذ له ايش كتاب قلناه جمعين كل حزب بما لديهم فرح وكل فريق قدوا ايش فرح فريق بدو فرح بذيمه او عنده على الطريق المستقيم وبيحاول يقنع نفسه ويرجع يصدق نفسه بعض المرات كثير بيتقبلهم طريق ويلفقولهم اد الله ويلفقولهم يعني اكذب ولا ما ارجع يصدقوها ويرجعوا ما يرجع او راجع ولا وماب هذه بالنسبه لاهل كلها وايضا بالنسبه للدين ال... نفس الدين في الرسول الواحد ويرجع يتفرقوا بعد مثل ما هي تفترق ليش ام محمد كل واحد يهب له مذهب وعنده أنه هذه إن على حق وبدو فارح فذي معه وعنده ما بحد على حق غيره كل أج حزب بما لديهم فريحون فذرهم في غمرتهم حتى حين يعني ذر هؤلاء ذي ما رضوا يعني إذن إشتغل دعوه الله إذن هكذا سنة الله إن هي رسل الرسل إنه ما قد رضيه يؤمنوا بالنبي محمد كيف أنه يجي رسول وهو بشر اشترى سنه الله يرسل البشر الى الناس في كل الامم السابقه بداها من بعد ادم لما حتى آدم إلى اجزمان رسول الله لكن ذرهم فذرهم في غمرتهم يعني عندما عرف انهم ما يعني ما يمكن انهم يعني يتوجهوا الى الحق لم فهم عناد رفض للحق مع اقتناع ومع ظهور الادله مع ان ألقى عليهم الادله الواضحه وما رضيت تنوع قال إذن اتركهم خلاص ذرهم في غمرتهم مهم في غفلة شبه الغفلة هذه بأنهم ما قد غمرهم قطعهم ما عبد يستطيعوا لا يسمعون ولا عبد يدركوه لأن تماعت بيننا ما, ما عبد يسمعه ولا عبد يدركه قال هذولا قدم في غمرة من الغفلة طبعا يعني أن في غفلة يعني قد غمته غفلة غارقين في الغفلة حتى يدفونهم ما عبد يستطيعوا ما عبد الرائي يدركوه حق ولا بسمعوا شيء ولا عبد يدركوه فتركهم في غفلتهم قال حتى أهله ما يجي وقت وهم رجع يرو حتى أهين يعني لما رجع إيش يرى الهلاك ويدرى بالي يعمل يكما واحد الهلاك وراء الموت بيجي يدري بيجي يدهن يدري انها إيه أنها قد يعني قد قصر كثير وأنه أنها يعني أنها من الشقا عدم الإيمان وأنه من الشقا المعاندة والبقاء ويدري أنها كان أنها في غفلة أنها غفلة الشد يدوين لكن ما عاد يناره. فلربهم في غفلتهم حتى حين. يحسبون ان ما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات عندما من احنا اذا زدناهم باموال ان حادثا الاغنياء قلنا لهم اول من يرهب عندما من احنا اذا مديناهم يعني اعطيناهم اموال وعطيناهم بنين وتمكنوا ان احنا والله ما بندي بنديلهم الخير يعني إنهم على الصراط المستقيم ونقدم على حق حين بنمدهم بالخير لا ما حصول الإنسان على المال دليل على إيش على كونه على حد؟ كما قلنا ليس مقياس الغنى ما هو مقياس للصلاح ولا للفساد ولا الفساد. والفقر كذلك ما هو مقياس؟ بيستمر يعني يحصل الغنى في ال... في الصالح والطالح والفقر في الصالح والطالح إذا لا يكتبو لأن أكثر ما صدهم عن الدعوة بيقولوا كيف ذا ما من شيء؟ بقيلة. لا لا رجل ايه قال ايه لو لانزل لا على رجل من رجلتان عظيم يقول الشان جوه كبير جوه غني ما هو يهب لنا واحد ما مشي قال, أيحسب قال ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبن اذا هم بيقدروا فيه كذب وكذا عندهم انهم اذا انذي بنعطيهم انهم سارع لهم بالخير وان ربي لهم بالخير ما بالله بيقدم لهم خير وعادل الخير عادل وصلوا وكل ما جاءه خير لهم لا بل يحذروا إذا الإنسان في خير هو في غفء يعني هو بعيد عن الحق فهو في خطر أكبر فهو في خطر أكبر يحسبون أن ما به من مال, من مال وبنين من نسالع لهم بالخيرات عندهم كذا خير وإنهم مسارعة في الخير يعني مدينهم لهم من المال ما بلا بنساب الخير يجب بنساب قبه وعاد الخير باجي. طعفهم بيقول كذا الذي بيقول ما ربي بيرجم بحجار ما تبقي الله رج لا لنا أستخدم حلا إيه؟ ما بيهم كذا لا اذا عندهم من احنا اذا وجعلنا لهم اموال وتمكن فنحنا بن ايش بنحنا بالخير بل لا يشعرون بل لا يعرفون ما هم دارين في الواقع ما بالله أن يعني إن فيها زياده حجه عليهم وأنهم في خطر زياده وأنهم اج يعني معرض يعني كل ما استمروا في هذه الحاله فهم في خطر اكثر وفي واعم وتزيد ايش معاصيهم ويزيد عذابهم بل لا يشعرون ما بينتبهوا الى هذا الامر إن, إن, ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون هذا انتقل قال ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وإن والذين هم بايات ربهم مؤمنون يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون قال اذي بتستمر فيهم مخشيه الله وش هاي تثمر فيهم؟ الحذر مش في يعني كانه بتثمر فيهم مخشيه الله الحذر من الايه من من مخالفته ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون اذيهم من خشيه ربهم يعني بسبب خشيه ربهم مشفقون يعني حذرا اذيهم بسبب الخشيه بيحذروا بيحذروا ربي ويخافوه بيح... يعني ايش بيحذروا اجابه ويفعلوا ما امر ويتركوا ما نهى اذا الخشيه بتسبب الشيء الاشفاق الاشفاق كانها الحذر التحذر <SSSSSSSSSSF> يعني <تصفيق> ما بيقربوها لا مش يقون يعني حير يعني بيحذروا من المعاصي من المخالفه بسبب الخشيه حين خاشي من الله عارف الله وعارف قدرته وعظمته وعارف لما اللي صدق كل ما به بيخاف وهذا الخوف يخاف الله بيذمر الحذر الحذر وهو أي يثمر يعني يتجه إذا قلنا الاشفاق هو الخوف المعنى يوضح إن الذين هم من خشيه ربهم مش والذين هم بايات ربهم يؤمنون وذيهم قال بيصدقوا بايات المعجزات فما بعنده ولا ويرضوا يعني بيسلموا بيستسلموا والذين هم بأيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا ما بيجعلوا طاعتهم لله فقط ما بيجعلوا طاعتهم لغير الله يعني, ب... لأن... يعني من من عاند يعني كأن هذه الصفات بتبين لنا منهم ذي بيجي ايش منهم يعني بيحصلوا على الخير لكن هذه بيجوا في خشها لله وذه بيجوا في تصديق بايات الله وذيهم هم أهل والذين هم بربهم لا يشركون يكون يعني ول... لان قد توجد يعني والذين هم بربهم لا يشركون والذين لا يشركون بالله يعني لا يجعلوا الطاعه الا لله لا يجعلوا الخضوع الا لله لا يمكن ان يخضعوا لاي شيء لا يعني ما يمكن ان يجعلوا طاعه وعباده لغير الله ما يمكن ان ينقادوا لبشر في شيء ايش يغضب الله هذا راجل والذين هم بربهم لا يشركون اراد كان بالشرك يعني متابعه الشرك بالعباده لان من, من اطاع غير الله وكان في ذلك معصيه لله فإذا اعتبر عباد هذا الشخص فلذا قال إنهم بيعبد الشيطان كيف أن يعني بذمنا بكثير من الآيات ليش بيعبد الشيطان ما حد حيث بيعبد الشيطان كيف أنه حيث بيعبد الشيطان والناس دارين كلا بإيش يعني بحقارته وخصته ودنائته وبغضة إيش للبشر لكن عندما يطيع الشيطان فهو عبادة الضاءة تعتبر عبادة يسميها عبادة إذن قال والذين هم بربهم لا يجل كل ما يمكن إيش يطيعوا غير إذن في هذا إن إحنا إن المفروض إن إن المؤمن ما يعني ما ييجي على إنقياده إلا إيش شرع الله حتى إذن حتى يعني هذه الأشياء الجديدة إحنا لا يتأثر إحنا واحد بالنظم والقوانين الجديدة يتأثر بها وينقاد لها ويجعلها إيش؟ فالمفروض ما هي إيش إذا هي ما هي مستندها إلى شرع من الله فما هي إيش؟ فالمفروض إن إحنا ننتين بها ولا نرفاها لا يرفاها ونتين بها الانقياد لها هذا يعني انه ايش يعني انك رفيت يعني بحكم لغير الله المفروض ان اذا ما يرضى الا باحكام الله طبعا اذا كانت تتعارض إذا كانت تتعارض مع ايش حكم الله والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون قال ذي بي يخرج ما اتى يعطي يعني يعطي الزكاه يخرج النفقه وهو خائف حين خرج النفقه بيخرجها ما بيقصر بها ومع ذلك عادي خايف خايف انه بيرجع يرجع الى ربي لا يجوه هاي لا يجوه يحسب عليه نقص ولا يجوه مقصر فيه شيء يعني بيفعلوا المأمور به ويفهم في نفس الوقت خوف لا يجوه بالتكثير ولا يجوه هناك خلل ولا ما بيفعله يعني هذا اذا شأن المؤمن انه عندما يقوم بالطاعات ما بيطمئن خلاص يقول خلاص كده انا ضامن نفسي ولا عاد به مشكلة عادي في خاف أيوة. الإنسان أذى بيعني بي بيجي عند الثقة حتى مع يخاف بيجي في القروء وهذا معرض يعني الإبلس. يعني بيجي للزلات يقول بيقول خلاص أنا بنعمل الذي وجب عليا لا ولا عليك ومضمون وخلاص ولا يحتاج هذا معرض للهلاك بشكل كبير فقال المؤمن إذا من شأنه حتى حين يفعل الذي أمره الله به عاد خائف بيدي الزكاة ويعطيها وخائف لا يو ربي ما يرضى عليه ولا يو لإن هذا الخوف الخوف والرب هذه بتجعله يحذر وينتبه في كل التصرفات يخليه ينتبه ويحذر ما هو يخليه يقل لأن ذيهمطم البال ما بي بالي في ذل الإنسان في خوف وتقوى لله بيحذر واجهه دقيق لا يقطع في الايه في مخالفة الله الخوف بيثمر المرادبة الشديدة إننا قلنا لكم يعني فسر أحد العلماء قالوا التقوى تقوى الله قالوا ماذا هي تقوى الله كيف تتقل الله؟ قال عنك قسر هنا في طريق مليء بالشوك قال ايه قال كيف تستوي ذاته؟ قال بلنا أشمر ثوابي وانظر واته... وان بدأت كل... في كل خطوة ويشمر الثواب لا ينشب هنا ولا هنا ويصير بقيعة كذا وكذا قال ها اذا هذا هو التقوى يعني يمشي واحد في الحياة في كل خطوة يراقب بالله وهذا شيء باغي الله وهذا الشيء باغي الله في تجنبه احتمال كذا يهو حذر في يعني يهو في حذر ما هو ما بلا يهو عادي في هاي لازم ادا واجباته جوه قلق ايه جوه قلق يعني يهو انتبه لان القلق هذا بيؤدي انه يتمسك حرام بيستمر, بيستمر بيستمر ما الجماعه بيخالف هذه بيامن كذا برجع ب بجي له يعني بيسحب فقال هذا إذا إنها المؤمنين، فان فلذا كان عمير المؤمنين وكان إيش كان يجون في خاف شديد الأعمى يجون في خاف وفي يعني يعني في خاف من الله لما يسمعوا بعض الآيات ولا حين يقدمو على بعض ال يعني حين يخلوا يعني يختلو إيش بالله يعني كاب إلى حد إنه يغمى عليهم ليه؟ لأن كان الشيء الخاف هذا شو المفروض عادي يبقى في الإنسان. إذا المتقي لابد أن يجمع بين الرجاء والخوف ما بشي إنه يرجو خلاص وأكيد وماعد على ياه ضروري واحد خائف ليجي ليستر ينجا قاله هذا يعني عند به قراءة توضح هذا المعنى عند به قالوا قراءة والذين يأتون ما أتوا وقولوا لهم أجره يأتون ما أتوا يعني يأتون ما أجمعاتوا يعني يخرج يأتيرمار يأتي ذبيتي وهذا ويل خائف انهم يعني لجئنا إنه الى ربهم ان الى انهم الى ربهم راجع ان في اي يوم القيامه يرجعون قال ها الاش قال به قراءه والذين ياتونا ما اتوا وقلوبهم اجره يعني قال اذا يفعلون ياتونا ما اتوا يعني يفعلون ما فعلوهم خائفين ايه قالوا عائشة سالت هل المراد بهذا الذين يفعلوا الذين يفعلوا ما فعلوهم خائفين عائشة سالت رسول الله هل المراد يعني الرجل يسرق او يزني او يعصي الله وهو خائف؟ وهو خائف ان رب يجيبه خاص المؤمن اذا جاله زله ولا المسلم اذا جاله زله وعصى وقع في المعصية في سرقه في زنا في باعشة قالت هاي اذا هذا المسلم اذا عصى وهو خائف من الله فهل المراد بهم الآية الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم مجله أنهم إلى ربهم راجعون؟ قال لا قال لا يبلثي أبي بكر أو لا يا يبلثي أبي بكر إنما المراد المؤمنين عندما يأتون ما أتوا من الأعمال الصالحة كما فعل الفعل الصالح عاد خائف أن ربي ما يتقبله منه ابتر إذا هو حس أمال يدخل الشيطان بطريقة الرياء بطريقة الكذا يعني بطرق كثيرة يدخل على الإنسان حتى في العبادة حول يحول إبليس يحول العبادة إلى يعني إلى معفة إذن ينبغي أن يكون الخوف مستمر حتى وإن كان الإنسان يأتي بما أمر الله قال وقلوا قال أنهم إلى ربهم راجل أولئك إذن أذي جمع بين هذه الصفات الذين هم من خجة ربهم والذين هم, هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يجلكون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم اليه راجلون ولا إذا يسارعون في الخيرات؟ هذا ولا قال من شأنهم إنهم جمسيئين في عمل الخير يعني بجه رغبة. هذين كذا فيهم هذا الصفات. يخاف ربي ويتلهم ربي ويرجوا يعني ويعني ولا بيعبد إلا أشي إلا الله وبيصدق بكيش ما جاء به الله وبيوفي الخوف حتى حين يفعل الأفعال يعني أعمال الطاعة قال هذا من شأنه النسارة إلى الخيرات والنسارة يعني برغبة في الرغبة. إنه يرغب في فعل الطاعة نا... إذن عندما يتساقل الإنسان الطاعة فهو ذا مشكلة عندما يتساقل الإنسان فعل الطاعة فهو مشكلة فيه يفكر في نفسه ويتأمل لأنه يعني معه ناكس ما خطأ إذا الإنسان يتساقل الطاعة فكانت دولة بيسارعوا في الطاعة يرغبوا فيها ويلا يعني يعني كأنهم ما بيفتقوا يي وقتها يلا يفعلوها يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وهم قال إذا هم لها سابقون هم برجع يعني قالوا بعضهم هم لأجل هذا الأمر سابقون لأجل الخيرات هم لأجل الخيرات وألي جل على الخير هم سابقون بس بقوا الناس وبعضهم قال وهم لها سابقون يعني وهم لها إيش ب با يعني ب بس بقول لها ونبس بقولها يعني هم بيحصلوا عليها قبل الناس يما وهم لها سابقون يعني وهم للخيرات سابقون بس بقولها يوم القيامه هم بقوم يعني أول من يحصل عليها هو ذي بيحصل عليها كأن حتى هم ذي بيحصل عليها بيثبقو يعني بى لأن عادة المسابقة ما حد يحب أكتر إيه إنه يثبت واحد يعني إنه ينال هذا الامر إذا المؤمن أذى في هذا السبب فذى بيثبقر الخيرات وغيرهم لأن ما يعني ما هم مؤمنين بتفوتهم وهم لها سابقون إذا هم ذي بيثبقو اليها ويأخذوها ولا نكلف نفسا إلا وسعها. بعض الناس بيقدر انه اذا مثل هذه الامور ان هذا ما جهد احد الله جههم دريك كيف كان ربنا ما كلفنا النفس الذي يسر بدا في طابتها وجهدها يعني حتى بالسوره كان الله بيقول يعني, لا يعني بعد هذه الاشياء لا نقول هذه الاشياء ما بالله ما جهد احد بدأ يجي لا واحد نبي ولا واحد من الامه ولا قال لا ولا نكلف نفسا الا وصعها ما بنكلف الانسان الا حاجه لأن هذا كتالف ولا بنكلف الإنسان لا في حاجة قال وسعها يعني ما يعني إلا حاجة وهو هو يوسعها عليه يعني وما سعة فيها يعني إن الإنسان ما بنكلفه إلا هو في طاقته وجهد يفعله بسهولة إذا ما كلفناه أمر عسير ولا كلفناه أمر ما لا يستطيعه بل يستطيع أي إنسان أن يفعل هذا الشيء لا يقدر واحد من الأوصاف ما هي إلا في مدريما قال بعدها ولا نكلف نفسا إلا وسعها وكل واحد عمله إيش عند الله ولدينا كتاب ننطق به الحرف لدينا كتاب فيه يعني فيه لأعمال يعني ولدينا كتاب ما جمعنا إحنا علمن كل ما إيش كل ما عمله كل إنسان بأعمال كل إنسان لأن قال لا في كتاب لا ولا صغيره ولا كبيره إلا حسبه بعضهم يفسر الكتاب هذا بأنه علم الله لأن الله يعني بيعلم كل إنسان بأملا ولا يمكن يعيش ولا يخفى على الله شيء كأنها مسجلة في كتاب يعني معتها يمكن ايش تنسى وبعضهم بيفسروا الكتاب هذا يعني كل إنسان ما كتاب صدق اللي بكتبوها الملائكة بيسجلوا كل واحد في كتاب فيما ايش فيما هو ضايع شيء كل إنسان يعني معه ملكين بيسجلوا كل أعماله على اليمين يسجل أعماله الصالحه وملكة على الشمال يسجل أعماله السيئة ولا هو ضايع شيء من أعماله يعني برجاء ايش يعني ما يمكن يخفى على الله شيء قال كتاب ينطق بالحق يعني يظهر منه حتى في بيتكلم يتكلم يظهر منه كل حق ويظهر منه أفعال الانسان وتصرفاته يعني ولا يجي إلا إلا حق قلنا لكم يعني ربما أن يستعرض أفعال إنسان نحن كان بيصور هذه في الواقع ما هي إلا التصويرات إن الله يعني بكتاب ولا ولا في الواقع الله بيعلم بها ما يحتاج إلى شيء لكن من باب التصوير للإنسان أنه ما يمكن إنساها الله ولا يمكن تضيع كأنها في في كتاب وايضا من باب اللطف أنه يجعلنا ملائكة يقولنا الملاك يقول ملائك واحد على اليمين يكتب واحد على الشمال يعني يقول ننتبه لأن الإنسان بتعامل مع المحسوسات أكثر أكثر اكثر من الأشياء الغيبيه وكل ما أقرب يعني جاب شيء أقرب إلى الحس يحس مثلاً به واحد نيجي على يمينه دائماً واحد على الشمال في المفروض يعني عش في هذا الشيء يرجع ما هي محسوسات كذا يعني يعني يتخيل أكثر أقرب أقرب بس إلى المحسوس الحين يقول لك الله به واحد عن يمينك بيسجل على كل شيء أقرب من يعني, يعني في بعض كثير من الناس بيتخوف أكثر من عند يقول ربي داري بكل شيء بيسجل واحد على يمين كل الأعمال واحد شمال بيسجلوا كل الأعمال بعضهم يعني بتأثر فيهم أكثر حتى فلذا بيقولنا بنبهنا الله على هذا الملكان حين أثناء الصلاة قلنا اوجب الله أو الله نية الملكان في الصلاة، يلنا ترتاح الإنسان كي يتذكر حين جبها واحد عنده. إذن هذا قال إذا ينطق بالحق يقولنا لكم ما به مانع ماذا الحينها يعني قت يعني عرفنا أنه بيسبر أنه يرجع يعرض أعمال الإنسان كلها لم يرجع يرام ذاك يا مثل الشيعة جم ذا يجيهم مقطع فيديو في لحياته كلها. يرى كل شيء. حتى قبي يقولوا إيش ماذا الحينها قبي يقولوا قبي هم مقطع فيديو. تستعرض من كل الجهات <تصفيق> من كل الجهات من أي زاية يعني بدك من علامينة بدك تصور يعني إذا بدك تحذر بعض المقاطع الفيديو تحذر من أي جهة يعني بتراها وإذا بدك تحذرها من جهة اليمين يطلع لها وإذا بدك من جهة <تصفيق> الشمال وإذا بدك من الوراء من كل الجهات من فوق حف الله ما هو صعب عليه ولا جليل ويراء لكن مع هذا المشكلة بيجوا الناس كلهم براء اعمال الإنسان في ذن ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلم ما حد إيش ما حز... يعني لن يندقص من عمل انسان شيء ولن يظلم الإنسان في شيء بل قلوبهم في غمرة اذا حين يقول لك الله لا نكلف نفسا الا أسعى ما بنكلفه الإنسان غير الطاعة ولا حاجه حاجة ما جهده لكن الغفلة في الواقع هذه بتخلى الإنسان يقول ما جهده <تصفيق> تخلى الإنسان يقول ما جهدي حتى ما بالنسبه حتى أنا. مثل مين بي... يعني بيجي في غفلة يقول ما جهدنا ما كذا ما, ما جهدنا أو ما نهار يعني ما يستطيع الإنسان يجهب في هذا الدرجة ولا في هذا, هذا الالتزام. قال الله قال إذن ما هو ما جهدكم لا بنكلف نكلف الله لا نكلف نفسه لله اسألها ورجع قال بعدها بل هم بل قلوبهم في غمره هم ما ينتزموا بهذا الأمر هم قلوبهم في غفلة, غفلة. قلنا أيضا شبه الغفله بالماء الذي يغمره يعني غفلة قد يعني قد إيش قد يعني غير غرقوا في الغفلة قفلة قطتهم يعني من من أسفلهم إلى فوق رؤسهم قفلة أطبقت عليهم بلهم في غمرة من هذا يعني ما أيش من هذا من هذه الأعمال إيه من هذه الأعمال الذي قلنا يفعلوها لا يقولوا ما جهدنا إحنا قلنا لكم يعني قال الله بعدها لا نخلف نفسنا لا نسعى يبين لنا هذا أمر سهل إذا الحين يقولوا ما جهتنا ما هو في الواقع هم في غفلة في غفلة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك. وبيجوا بالسبب آخر. ينجو به أعمال. بيجوا به معاصي. بتخلي الإنسان يمتنع. أعمال للإنسان معاصي بت يعني بتمنعه من الأجل بتمنع من التوفيق. بتمنعه من الانجذاب. بتمنعه من الصلاح. العمل إذا المعصية بتأثر في الإنسان بتأثر. بتنكث فالإنسان. تأثر تأثير عجيب. بتخلي ذلك الإنسان حتى يعني ربما معصية واحدة. تأثر فيه انه ما يشترك يعني إنه ما عادي يعمل بهذا الأشياء ولا عادي يستفيد ويرى أنه ما أجهده ما جهدي سفعل هذا الأفعل اذا قلنا لكم اذا المفروض إن الإنسان إذا بيحس إن يعني إنه ما بيتأثر ولا بيبالي ولا يشيف إنه يفكر في نفسه ويراجع أموره من خطر قال إنه قال هنا إيش ولهم أعمال من دون ذلك به أعمال بتمنع من ذلك به أعمال مثل ما قال الله فيه في المطفين كلا بران على قلوبهم ما أتانوا يكسبون إن قالوا إنهم ما بيفهموا ولا ما بنفهم قالوا ولا هذي ينتبه قال كلا برانا على قلوبهم غطى على قلوبهم ما خلها تعمل بالحق ولا تستوعبه ولا تقتنع به انه بيدعو الناس إلى ما خير لهم فما أقرض إذ العقول تفكر وتنقادر هذا لأنهم غطى بسبب المعاصي برانة يعني غطى على قلوبهم ما كان يكسبن يعني عملهم وهذا مثلها قال ولهم من أعمالهم من دون هذا أعمال من دون هذا يعني منعت من هذا ما خلت هذا ال هذا الإيش يعني هذه التجويع تدخل في قلوبهم ما خلت هذا الإيمان يصل إلى قلوبهم يعني دي ذكر الله في هذه الآيات ولهم أعمالهم من دون ذلك هم لها عامل هم لها عاملون وهم يعني فعلوها وتعمدوها فايش أثرت في فيهم أثرت فيهم حتى يعني وصلت إلى غفلة ما عاد تقبلوه حتى إذا حتى في هذه الغفلة بسبب أعمالهم قال حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعرون لما رجع قال نمسكهم بالعذاب لما يرى الإنسان الموت إلا هو, هو الصياح برجع يبدو الصياح يدري وينتبه ما لن يحد يتبر كذا يا الله خليني رجعني وأنا باصلح باصلح باصلح في فيما مضى بقى أسر كما قلت حين يرى ملك الموت برجع يقول واحد خلاص ماذا حين الناجه ذي وب يعني دبي سوري سبر كل شيء. بعد ذيك لي ليش المغالطات هذه كان بها باع على نفسه ما جهده ولا يمكن وذا ما صعب قال برجع انتهي هذا كله لكن ايش حين يرى ملك الموت وما عنده نافع قال لما حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجرون حتى يعني كأن المترفين بيكونوا أكثر. المترفين ذي بي نعم الله عليهم ومعهم نعمة وخير وأدت إلى البطر ما يرضى يقبله هذا كان في يعني يكون فيهم السبب أكثر يعني النعمة النعمة تؤدي, تؤدي إلى في كثير من الناس إلى إيش؟ إلى الضيع ما ينتبه إلى العفلة كما جينا وأخذنا المترف يعني وغيره مثلا أخذناها يعني يعرى ملك الموت ارجع بعد الغفل هذه ما عبش شي غفلها قدم تغطيتهم ولا عبشين شي مع ولا عبي شي قد كل شي با يمكن بأن استطيع ذا الحين وبأن وبقى... لكن حيني فتر اوان قال ايش لا. قال حتى اذا اخذنام ترافيهم بالعذاب اذا هم يجروا لقد بيصيحوا بيطلبوا يعني النجدة ويصيحوا يجروا يعني يصرخوا بيصيحوا ان الله ايش يرجعهم ولا يعيدهم ولا انه يحد غيثهم ولا يربي يعني يرجعهم في الدنيا مثل ما هاك الله في كثير من الآيات ربنا ارجعنا نعمل صالحا وذي رجع قال يا رب رجعوني لعلني اعمل صالحا فيما ترك وذي قال ايش او تغا قال لو كان انا لو كان لو كا كنت من المحسين يعني في كثير من الايات بيرجع يقول يصيح لسان اه انا لو عاجلي فرصه باستر ما الحين با يعني واضح يعني أستطيع وأنا قادر وأنا أمدري إيه لكن يعني أبعد ذيك الغفلة وأبعد ذيك الغطاعة ذي ما خلاه يستجيب للحق إنهائيا لكن ما عاد هذا اذا بيحذرنا الله بيقول لنا ينتبه إلى هذا الأمر فننتبه ما دمناه الآن في أكثر فاهم والآن في أكثر اختيار لا نسمح لأنفسنا بهذا الغفلة نصلح أنفسنا ونتغلب على المعاصي وننقطع يعني نقطع المعاصي هذه ونتجرب يعني نتركها مهما كان ونرجع إلى الله قبل دبرفته الأول. قال لا تجروا اليوم إن قال رجاء يقول حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجرون رجاء يقول لا تجروا اليوم ما تصيحوا ما أبى حد ما أبى شيء بايح منكم إنكم مننا لا تنصرون أنتم لن تنصروا منا ما عدا حد حاميركم لكم مننا ما عدا حد حاميركم ولا عدا حد أيش يعني النصر هنا الحماية والمن ما عدا حد مانع منكم العذاب قد أنتوا إيش وغاءتوا في العذاب يعني انكم لا في ايش اخذناهم بالعذاب بالعذاب بالعذابه لا في العذاب ايش بدي لا اخذناهم بالعذاب يعني عذبناهم اخذناهم يعني اخذناهم بالعذاب بالعذاب يعني اذا بدانا نحاسبهم كذا ونعذبهم إما اي والله يعني ربما مثلا أذيب يدعو مثلا ذولا اهل مكه كان بيقول للاله ها فاتي فضلنا وباتي شفع لنا عند ربي وباتي أي. اه اه ما عاد حد قال نافع لك ولا عاد أحد شافع لك ولا عاد أحد مسوي لك شيء والبشر كلهم يعني كل واحد اذيب يابلها اعذار في في فعل المعاصي مع بربي باي باقي يغفر لي باقي يسبل لي ربي رحيم ان ربي كذا ان ربي وان ربي منا ماذا تسويت مدري ويش ما بلا، فغيره ويتهاول في المعاصي ما عدا حد نافع له ولا عدا نافع له زي عندك الكلام نائيا ما عدا حد حامله من ايش من عذاب الله قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على عجابكم تنكسون كانت آياتي تتلى عليكم وآية القرآن ايضا ايش واحكامي تخبرون بها فكنتم على عجابكم تنكسون يعني قالوا تنكسون يعني تحجموا ما تقدموا ما يساعدكم تروحوا وت... ت-, ت... ت... ت... ت... ت... ايش؟ يعني كان فيهم شيء بي... بيعرفوا ويمسكوا نفوسهم كان بشيء بي... يعني بيفهموا بيدروا وبيمسكوا نفوسهم لا يقل. لا يعملوا قالوا تنكسون يعني تحجموا ومعنى الاحجام انه يبط يعني يمسك نفسه يعني كان فيها أشياء اشياء وعد لله واضح ايش انهم يمتثلوا وهم يمسك نفسه يرد نفسه ما يتبعها ما يتبعها ايه كأنه يقابض نفسه قال كنتم على عقابكم تنكسون يعني بتحجموه عن هذا وتبطلوا كأنه يعني بالشي بيدعوكم إلا هذا بتستكبروا بحيجوا بتشيء تسوي حاجة هجيدة ورجع جي في الكبرة وتبطل تمسك نفسه لأنه قال بعدها قال قال كنتم على عقابكم تنكسون مستكبرين تنكسوا مستكبرين يعني متكبرين يعني بتبطلوا من الأشياء وحالكونكم متكبرين يعني كان هذا الكبر أيضا بيمنعكم من الإنجاز إيه لهذه الأشياء مستكبرين به سامرا تهجرون قال يعني حتى قال مستكبرين بهذا الشيء نعم. جميل يعني مستكبرين مستكبرين مستكبرين يعني إنهم بيقولوا إن البيت الحرام ذا يعني نحن الحرام ونحن هذه ونحن كذا ونحن ال... يعني الكبار بيستكبروا بالبيت الحرام. هي في واقع هذا الحين كيف يجي الناس؟ لا يعني إذا الحين ما هو ما بلا لا يجي أحياناً لو يرد واحد الكبر من الإنجاز للحق. وذا في كثير من الأمور. بيروح الحق وأحياناً ما يساعده الرجل إنه فلان ولا ما يعني ما هو مثلاً فلان ما يوأصار منه. ولا يوأجل من الشأن. ولا يو ما هو واضح أمره. ويستكبر أنه يتابع مثلاً وقدوه حق بيراه ووابه هذا يتجي فيه كثير منه فقال ما عاد هناك قال مستكبير النبي سامراً تهجرون قال وقال أيش سامراً تهجرون يعني قالوا سامر هنا معنى سماراً هي في معنى الجمع سامر يعني سماراً تهجرون يعني بتتسمروا بتجتمعوا وتتسمروا قالوا يا تتسمروا حول الكعبة ويفتلتوا في القرآن, وفي القرآن, وفي القرآن. يعني في الدعوة افتتوا فيها هاي عليها على يعني اي كلام يبطلها ويحاولوا يعني يخذلوا الناس منها بيجوا او قاسم قطعه كذا اكثر اولاد إذن كان ثمراتهم كذا بيستمروا على ايش على, إيه على هذا الذكر بايش في يعني في يعني الاستهانه ال به والسخريه منه والتحذير يعني وتحذير منه سامر قالوا جمع هو جمع مثل عندك يقول سمار قال مثل حاج نحن بيقول الحجاج حان يقول الحاج الحاج ويراد بها الحجاج وسامر نفس الكلام لا هو قال في الصحاعة وقال سامر يعني يعني سمر مثل ما تقول حاج وحجاج إنه معنى اللفظ إن اللفظ هذا يطلق ويراد بها الجمع مثل ما يقول حاج حاج يسمى أصله مفرد لا حاج هو في استعمال معنى الحجاج وفد حاج اليمن بيقولوا الحاج بي فيها في الجمل؟ الجمع <تصفيق> الجمل هذا. يستعمل معنى الجمع قال سامر تهجرون قال تهجرون يعني بتكلم كلام ما له فائدة ولا بالله ايه مثل الحين يعني تافه. ايه قال كان بيتجمعوا عند الكعبه ويستمروا واس في القرآن وفي يدوروا فيه. تنبذوا قال أفهم استكبر الناس به أفهم يتدبر القول ما ما يتدبر القول ما فهموا أم جاءهم ما لم يأتي ما ما يفهم القول يعني مستر يفهموه ام جاءهم ما لم يأتي آباهم الأول ولا جاء لم ما قد جاءك الرسول الرسول قالهم وإيش ما القول ما دروا إيش يعني قد, قد لكن ما إذا ما إذا عدم بل استمروا على عنادهم إذن قال أفلم يدبر القول أم جاء أم ولا جاء أم ماله أم ولا ج جاء؟, جاء؟, جاء لم حاجة ما قد جاء النهجي رسول ما قد جاء مع أنه الأولين كلهم معروف أن الرسل بالتأكيد يعني حين إيش بل بل قد جاءهم مثل يعني ما هو شيء ما قد حصل ما هو شيء غريب هذا شيء يعني متكرر ومعتاد في البشر أن الله يرسل الرسل ما ما ما هو النهجي أم شيء ما, ما جاء الأولين حتى يقولوا مثل ما جاء كل الرمم السابقة يا رسول مثل كل الرمم السابقة اذا فلان المفروض ما يستنكروا من هذا الامر ام يا ام ما لم ياتي ايش اباهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم ولا كذب ما عرفوا الرسول الذي جاء صلا فكان واحد غريب عنهم ما دروا كيفه لا يجوا يلعب عليهم لا يلعب عليهم الله وكذا ما هم عارفين الله كاذب كذا وما هو منهم قلنا لكم من الله ينعم من النعم على الناس إنه في رسول من الناس ما يجعل من المرائكة اللي جلجهم تارين به خابري الله وعارف الله عارف الله وعارف الرجاحة عقله وعارف الأخلاقه وصدقه وأمانته بيجعلها رسول ويجعلها رسول فيهم بيجوا كذا بيجوا أكثر الناس أنبل الناس خلقا يختارها الله بيجوا مرجحين وعقولهم راجع عندهم ما يعني كلهم ورجع يجعلها الله رسول فرجع قال والله ما عرفه هكذا يعني يعني كان هناك في استهزاء بهم هم ما تجبروا ما تفهموا والله جينا لهم بعدها ما تجايت حين نجي لهم رسول ما ما تجايت حد جايت رسول مع أن الرسول قال وابحنا بشيء كثير أم جاءهم ما لم يأتي يا شاباهم الأولون أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم ينكرون والله ما عرفوا هكذا ورجعوا ينكروا مستروا ما بلقين ما عرفوا حالا اشتي يقول لهم كل ذا أنتوا عارف أنها ما يصد ان رسول منكم وإنتو عارفين الله وإنتو دار في الرسل كل في كل الأمم السابقة بيجي لهم رسل وإنتو داري هذا الكلام وإنتو فهمتوا فما عم معكم أي حجة قال, جاء قال فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة ولا بيرون فيه ولا قالوا بإيش والله لمن عم بيقولون فيه خبل فيه جنة قالوا الجنة قلنا لكم سواء جنة يعني فيه جن فما في عداه إيش طبيعي ولا فيه جنة يعني جنون خبل أم به جنة جنة, جنة. جنة يعني ما هو طبيعي اما يجي سواء بسبب الجن فيه ولا بانه مجنون يعني مختل عقليا يفسروا عبر الامر يعني. ايه ولا يعني كان بيقول اوهنا ولا كذا ولا كذا يعني كلها ما باطل هذا ولا فيه ولا كانت اخبار هذه نزلنا صراكم ما تبر معنا مدارين برياحة عقله فلذا قال الله بل جاءهم بالحق وين باجي اخبر جاءهم بالحق جاءهم بحق وبشي واضح وبتحذير و... بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون هذا هو السبب أكثرهم للحق يعني ما يشتعى الحق لا هي لكن أم ما هي أسمعناها لا لا أو أو أو, أو جاءهم بالحق قال أم لم يعرفوا رسولهم قال والله كاد لأنه بي يعني في حين ترسل قلوا كاد ترسل ابنك الحاجه من السكر ورجع يقول ها صح كاد ما عبيش سيارات كده انتهى السيارات ما جاءوا ولا سيارة قد عدموا والله كاد جاءهم السوق جاءهم عقلين كلهم ما قد حد فتح والله جاءوا بتذهب لك أشياء ما يمكن تحصل يعني بتذخر منه ليش ما أحصل الحاجة فالله بيقول هاو ايش كاد ما ك... ولا جاء لكم بحاجة ما تتجاه ما... ما لم يأتي أباهم الأول او لم يعرفوا الله كاد ما عرفه وهو بينهم ونشاء ودربة أم يا أم لم يعرفوا رسولهم فهم لا ممكن أم يقولون نبي جن والله كذاكم بتقولون إن أخبار والله كذا يعني رأيتم إنها مجنون <تصفيق> لا اشتينا <تصفيق> لا إنهم يعني إنكم ترى ترى أن هذا إنهم تعتقدوا هذا الكلام <تصفيق> إيه الله إن كذا أيه والله كذاكم بت مجنون ما ساعدكم تأخذ منه <تصفيق> نعم سائر ولا في الواقع عندك الكلمات يقولون مجنون هي كان بتقول يعني من باب ال ال إيش ما عندي أدري وش يقول أتراه يقول ساحر. الله ساحر الله مجنون إلا كذا إلا كذا كلمات ما عبي على الحصى ب بيشوها بيخربها ما عبي ما عبي يحكم أقوالهم لا بي يخرجه كلام واضح مرة يقولوا مجنون مرة يقولوا ساحر مرة يقولوا شاعر مرة يقولوا كذا معناه تجنافا ما يسابر شاعر وكذا وجو مثلا جو مجنون ما هو داري ولا جو إيش يقولوا مرة ساحر ولا مرة مجنون ولا وهو يجي لهم بكلام عجيب ما استروا جواب مثلك كلهم قال أم لم يعرفوا رسول أم فهم لهم ممكن أم يقولوا نبي جنة قال هلا ما, ما هي كل هذه الأشياء يعني بعيدة ما يمكن لكن بل جاءهم بالحق هذا السبب إنه جاءهم بالحق وهم ما يشتوا الحق هذا خلاص بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق تاري هذا مشكلة حين يقولوا أكثرهم يعني كثير ما يشتوا الحق يعني والباقي قد يتأثروا من قد يتبعوهم ولا شيء لكن تأثرا بهم وتابع الهؤلاء. أنا ما <متحدث> أفهم أنا أم. جيهان عافس عافس. ناس <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> كارين. نعم. والله الله أكبر. كان إذا في هاي استفهام إذا ال... <متحدث> معنى الاستفهام والتنكار عليهم في كل واحد. <متحدث> <متحدث> أو ألم أو لم يعرفوا يعني كان ب بيس يعني بي هذا الأم بيستنكروا عليهم هذا الأم. قال أم جا بالجاء عن بالحق وأكثرهم بالحق كانوا. ولو اتبع الحق اهواءهم يعني لو جاء الحق على ما يشتو لو قلنا الحق والشر والمفروض هذه تشتو لانهم ما رضي بالحق الذي جاء به الله هو الاشي الذي هو المفروض ان يطبق في الأرض الكائن الذي المفروض يطبق في الارض قال بل ولو اتبع الحق اهواءهم لفتت السماوات والارض ومن فيهن لو اجعل الحق لو نجعل الشر على ما يشتو في الجيفافه ما فيها ما اكبر منها آه من يجي فوضى اولا بالنسبة للارض واضح حياة بهيمية حياة مليئة بالظلم والفساد مثل ما كان الحال قبل أيش قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وآله لكن بقينا في السماوات كيف نام تفسد الله قال إن الله يعني بسر كيف من نعمة الله على الإنسان ان خلق هذا الكون السماوات والكواكب وهذه والنجوم مع ما فيها من اشياء عظيمة وكبيرة واسعه ومجال ملايين الملايين وبعضها قلنا اكبر من الارض هذا الارض ما هي شيء بالنسبة لكثير من هذه النجوم هذه ما برها مثل ما برها النجوم هذه بعضها يفوق الارض اكثر من يعني مليون مرة وارجع يخلق ذي كلها لجيلك تدري بقدرك الله بس تفهم قدرة الله وتدري إن ذي خلق هذا وذي استحق العباد ما يمكن هذا البشب أو هذا الحجر أو هذا أو هذا أنه هذه إيش إن يكون الله إذن إذا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية للمؤمنين ورجع قاله الذين يذكرون الله قياما وقعدا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ما خلقت السماوات والأرض كلها باطلا ما بالله لك دلنا على ايش عليك على يعني على يعني عليك وعلى ان هناك يعني انك المتحكم في كل شيء وأنك المالك لكل شيء ال ال يعني انه يرجع الامر لك اذا كان الله ما خلق هذا الا لان الانسان يدرك ما خلق الله السماوات والارض للانسان ليتامل ويعرف يعرف ربي يعرف ربي خلق الله السماوات والارض تصير كم هي يعني دلاله على قدره عجيبه لك تفكر بس يخلق لك ذلك الخال كله. لذاك تفكر. فلا لا حين ما يعملوا بد التفكير إذا ما ألق الخال ذلك زاعي. ما ألق زاعي ولا غيره خلاص تدمر. المفروض يعني فسد السماء يعني, يعني المفروض ما ألق داعي خلاص يروحين يعني المفروض إنهم تفتح. كيف تفتح معه فيها أي معه فيها أي فائدة معه فيها أي حكمة؟ نعم ولكن جاء تبعنا وأنت سدربه. يعني. يعني, يعني, يعني لا قال لو تبع الحك أهوام في الأرض كذلك تبعنا في يعني والحياة اضطربت الطرابس له مع يعني ما أي ثمرة ولا أي فائدة. خليهم قال أي شيء بل لو يتبع الحق وهو أهم لفتاة السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم ومعريضهم قال بل, بل جيناهم بحاجة ترفع من قدرهم هذا هو عادة من الأمر العجيب بل أتيناهم بذكرهم بذكرهم وشرفهم ومجد وعجة في هذا بهذا الدعوة بهذا القرآن وهم معرفين عن هذا الأمر ما زاعدهم يعني في سر كان في يعني بالنسبة لسركافي يعني لها قدر بسركاف دالحين هالعرب ويعني إيش يعني مكانه اللغات كيف لها مكانه وكيف يعني للنبي وكيف القوم وكيف يعني جعلهم مكانه عزيزه وشرف كبير فكان مبلغين جيلهم بلقتنام بحاجة ترفع من قدرهم بل بلقتنام بذكرهم لكن فهم عن أي ذكرهم مربون وهم ما أشتهوا ما أشتهوا ذكرهم ولا أشتهوا يعني إيش فالواقع بتجنبوا أمر فيها العزة والاجهر والشرف لهم والقمة هاي الشيء بدك يعني بدك عتهم اه لا لا تاينان بذكرين بحاجة فيها شرف لهم وعزه وما ارضى عن هذا يعني حتى هذا من ال... من ال... كاني بقول من الدبر من الدبور انهم كذا احنا نجيب حاجة فيها رفعه لهم وشرف وعزه لهم وهم ايش هم يرضوا عنها ما يرضوا بها شرف وعزه وقوة ويعني حتى سيادة هذا الدين ابصر كيف يعني واضح كيف يعني كيف تفعل المسلمين كيف يعني اصبحوا حكم العالم كله معظم يعني غلبوا قهروا اكبر الدول ما كانوا كان الكلام بيقولوا دولتين اعظم دولتين الفرس والروم غلبوهم قهروهم جميع بوشا ليش اعظم دوله ومع انهم قبل قبل الاسلام ما كانوا يمشي ما كان امشي فيركه كيف في حين من النبي ادعي قال الرسل ملك لك الفرس اثنين يجوا يعني يعني يجوا برسول الله لا ما عنده تنفي ما بشي ما لهم ما لهم ايه ما لهم قدر ولا لهم اي شيء ما كان لهم حتى يعني يقبالهم ويرجع يرفعهم ايش في يعني فيه رفعه وعزه وشرف لهم وما هم ايش وعاد في عرض وما رضوا بل ايش بلاتيناهم بذكرهم فاهم عن الكريم معرض ام تسالهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازين قال والله كذا ما بلا تقول لهم يلا يا ابو لك ايش خرايج واقول لك اموال ومن بيتهرب ومنصر ومن قال بتقول لهم يلا عد عد لك الحجج بتطالبهم يعدوا لك ايش يخرجوا لك اموال, بت أموال. وتضل الضرائب ومدري ايش في اموالهم ما رضيوا يجلها وانت يعني ما ايش ما بتديهم الله الى كل خير وسأيش؟ والبل أيش؟ فحرج ربك يعني الرزق ذي من ربك الخير من يعني من ما فيه وهو خير الرازقين يعني ب يعني يدي يعني كماعة في بعض باجي الله يهب واحد ييجي يروح يداعي يطلبهم مال ما جهت ربي إيش؟ ينعم عليه يعني يسبله كل شيء لأن الله يرسله بارسله ربي اللي يطلب له يعني يخرج لهم يخرج منهم بعض المال يعني كأولا كادها قال طلبكم طالبكم وكلفكم بأموال حتى أنكم أيش ما عجبكم ورفضتوا لجلاء وهي قال ولا بالشيء كلها أم تسألهم خرجا فخراجوا ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم يقول الله إنك بيأكد هذا العمر إنك لا تدعوهم إلى صراط طريق مستقيم لا عوج فيه ولا عيش ولا خلل وان الذين لا يؤمنون بالاخره ان لا لناكب كان الله نبهنا نبهنا في هذا قال اقل هذه ما يرايق نفسه بالاخره بيتركب عن الطريق بيخرج من الطريق الخاوف من الاخره كانها اكبر هو المجيء نفسه صراحه فهم حين ما يشتوي ما عملوا بالاخره ولا رضوا يعني بيدن نفوسهم بهذا الامر ما بشي يوم اخر ولا هو جاي كذا لما حدنا ماشي ما عدي امتثن فلذا الإيمان بالآخرة هو السبب اللي هي دي بخلى الإنسان دي بخلى الإنسان يستقيم الإيمان بالآخرة حين جي واحد يرى ير... ير... ير... متأكد انه بالدي يوم ديامة دي ومريع له قال هذا دي بخلى الإنسان ايه؟ يصير في الطريقة المستقيمة دي قال عند يعني قال إذا أردت قال أن تجعل الموت نص بعينات يجي واحد يرى الموت ومتذكر انه اوش باجي بعد الموت بيجي الإنسان ايه؟ يزبر نفسه إذا كان السبب فيهم السبب في عدم ايمانهم برسول الله وعدم اتباعه انهم ما اقنعوا من ما بشيء يوم ولا جاء سامع اليهود كان يعني في هذا الأمر يعني فخلّاهم هذا الأمر يعني أبعد القاعدة الأساسية في الدين هذه الواجع الكبير الذي بيحمل الناس على الانتثاث في الدين والآخر وهم أجمع مفهوم أن ما بالشيء آخره فهم ما عبي بارد في معركة إيش فلذا خرج عن السراب إذا ناكبون يعني خارج يعني عن السراب خارج عن الطريق متجنبين لهذا الطريق قال معناه كذا ناكب ونكب ولا تنكب فذكر قال مثل ما إنه قال في قيل كان الحسن والحسين بيحجوا إلى البيت الحرام، مدري كم سنين؟ قالوا 20 سنة أو أكثر بيحجوا مهين، وكان قالوا بينشوا كما حجوا مهين، وبهراك بين، من استحوا منهم وساروا معهم، <تصفيق> ورجع قالهم واحد قال نسعد منا وقاص قال ما نحن نكون يعني بيسحب الناس، حين ديهم يسيروا ما بينسرو، يركبوا أنتم في أنتم في الطريق. ولا بإيثاثة يعني وإيثاثة حين يروضهم وإذا ثاروا معكم تعمل قال ورجع بعدها قال أخذنا نتنكب الطريق قال حتى بن علي نتنكب بنتنكب يعني نتجنب الطريق ما بنجي من الطريقة الرسمية اللي ينس فيها جلا عايز تهب وكل يعني اخذوا حريتهم ما بل الشاهد قال فيه نتنكب يعني أم. بنبعد من الطريق اي نتنكب الطريق يعني بيبعد ما يبيجي في الطريق هذا قال أهم في الواقع ما بيجوا في الطريقه ذي وصلهم إلى الجنة بيتنكبوا عنها بيخرجوا منها والسبب فيه إيش؟ عدم إيش؟ يعني الإيقام بالآخرة وهذا هو السبب ذي بيخلى الإنسان الإيمان بالآخرة وتخ... يعني توضع الآخرة وفي الواقع ذي بيوز يعني يعني رادع للإنسان أنه عن فعل أي يعني أي, أي محضر ورادع له عن التقسير فإذا الإنسان بيتجاوز في هذا الأمر ولا بالله بيهبه مجبر وإحنا بينا نتبره ذلك هم ما بيقولوا يعني حين ينكروا ينقلوه يعني الظاهر بي بيدرون نفق كل ما جاء به الرسول بيعرفون نفق لكنهم ما بيرضوا وي... يعني ويقن بعمل في السنب هذا الامر ورجع يتهاون هوا هنا حين يتهاون بهذا الامر يعني بن... يعني حتى يعني كأنه ما هو قولوا من هذه عبا يتجرعش على المعصية ودار النباء يدخلوا جهنم ويقعد فيها داعي يعني مطلوب من الإنسان معصوم؟ لا المطلوب من الإنسان يتفكر في لا الطلب المفروض إيه المفروض إن إنسان يفكر في الآخرة ويتبر يرتدي عن كل مخالفة فإذا حصل وسها وزاد جل هذله ووضع في المعصية يرجع ويدري جهنم وترد إلى فرق يدري النائب فرق يعني يجيني جوا خريطة يقدر النبأ يسحب في جهنم ولا يرجع إلى الطريق بسرعة كأنه يعني اجتنى الإيمان بالآخرة ما هو ما بالضرورة يعني إيمان يعني يوم قبلين كله بايسفر الإنكار لهم بلا يعني بالقلب يعني مثل المسلمين دي ما بباله يستقبل المعاصي مثل حين يجوا معهم ممكن تعلمون كل الآخرة برادة كذلك من الله المسلمين حين يجوا بي في أشفى المعاصي يعني يتمنع حين يجوا معهم كيف يعني إن الإنسان بقى يقدم على فعل المعاصيه وداري إنه بقى عاقب عليه بقى, بقى يتعاقب ويخلد خلد يجريش دائم الله عجيب. يعني هذا أمر غريب ولا وكذلك أبطاع كيف يتصر ما معلله فترة قصيرة يعني ينتثر فيها وأمر سهل عليه ورجع ما ينتثر يقول حين يجيه ما يأخذ إنه باي يجي يعني كأن نحن ما بيجيب إيمان بالقلب كان ما بيجيبه فبس ولا لوجه الإنسان بيتخيل هذا الأمر بيتخيل لا يتخيل بقلبه بقلبه بصدق بيستشعر هذا الأمر إنه باي يجيب بهنم ما هو الأباء هو باي إيه؟ هو يبطل ما عاد يتجرب إنه جاء من يحول المعاص إيه هو جاء لكنهم دارين ولو وهم دارين ما بيوصب. لا على الله خرجنا. ها ما لما حاولوا من ما بيخبي عتب يعتبر ولا من يرجع يسوق ولا شيء الأمور. لا أجد أنهم يلوموا عليها هو أنت من نعم. إلى هنا. الحمد لله من شيطانك الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونفعنا لما علمتنا وعسلنا ولوالدنا ومشاركنا في الدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين نحن وصلنا في صفحة ثلاثمائم سبعة واربعين سورة المؤمنون صفحة ثلاثمائم سبعة واربعين أول الصفحة 35 بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب استكانوا لربهم وما يتضرعون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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا آه إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أي إنا لمبعوثون لقد عبنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا فاطير الأولين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 قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تبحكون سخريا نافع محس شخريا إني جديتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسال العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 إنه لا يفلح الكافرون وقل رب وفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بعد السابقة الذي ختم الله قال وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون هذا الذي عاندوا ورفضوا مع وضوح الحجج والأدلة والمعجزات على صدق نبوية محمد صلى الله عليه وعلى آله إلا أنهم رفضوا وعاندوا وما رضوا يعملوا بأي حجة فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون اذا هم أقنعوا نفوسهم بهذا الامر ما بشي اخره فخلاص ما عاد بالهم شيء ولا عاد هم ايش يعني ما عاد ممكن يكونوا في الطريق المستقيم baitnakbu يخرجوا عن الطريق الطريق المستقيم فكان الله قد عاقبهم عاقب اهل مكه يعني يعني عاقبهم انواع يعني من المصائب والشدائد وهم يعني لاخنهم فيهم دفور ما استفادوا من العقوبة يعني أن المفرض أن الله ينزل الحكاب على الإنسان لعله يرجع إلى الله ويرجع إلى الحق وهذا قالوا استمروا قالوا ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون مع أنهم في الآن يعني الآن في شدة وفي معاناة لكن ما نفع فيهم ولو نرحمهم الآن ونرفع عنهم هذا البلاء ونرفع عنهم هذه الشدة لأنهم من في طغيانهم ويزيدوا لجوا يعني زادوا من اللجة, اللجة يعني الماء الكثيره زيادة, زيادة والبحر اللجي يعني أنهم يزيدوا ويتمادوا في الطغيان لو أيفر فعوا عنهم البلاء لجوا في طغيانهم يعمهون يعمهون يعني هو نوع من عمى العمى قالوا هم مثل العمى وهو أن يتحير ولا إيش ولا يهتدي ولا يعرف الحق ولا إيش يسلف طريق الحق. قال ولقد قد أخذناهم إذن قال ولا قال قد أخذناهم بالعذاب فمسكّنوا قد قبل هذا العذاب بعذاب قبل فمسكّنوا لربهم وما يتضرعون ما ما ما أثر فيهم أنهم إيش يستكينوا ويخضعوا لله ويطلبوا أن أن الغوث من الله. وما يتضرعون وما يتضرعوا كذا كأنها عادتهم قالوا حتى ليش خالف بين الأسلوبين قال مستكانوا وما يتذرعون جاب المستكانوا بالماضي وما يتضرعون في المضارع ما قال مستكانوا وما يتذرعون قال كأنه مستكانوا ما خضعوا ولا رضوا إنقادوا إلى الله وما يتضرعون ما عادتهم ما يعني ما عندهم هذا يعني كأن هذا شيء طبيعي عندهم عندهم ما يش ما يتذرعون وما يتضرعون يعني إنه طبيعي عندهم وإنه هذا دائم دائم إنهم ما يتضرعوا ولا يبتهلوا إلى الله ولا يرجعوا إلى الله حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون العذاب الآتي يعني الحالي الأصل إنه عذبهم الله قبل يعني بالقتل ببعض المصائب قال ما نفع فيهم ولا أثر بهم ورجع ذل الحين قال عذبناهم إيش عذاب شديد قالوا العذاب الشديد هنا ابتلاء ابتلاء شديد بالجفاف وبالقحط الزروع يعني ايش جفت الزروع وانتهت الزروع يبست الانعام بدات تموت من الجوع حتى وصل الجوع الى اي بعض البشر بيموتوا من يعني من العطش الماء قليل انعدم يعني ايش الله بايش منع عنهم الماء خلّاهم في جدة ما بعدها. قلنا حتى وصل يعني انتهت الزراعة وانتهى يعني يمكن في من زراعة والحيوانات ما عدا ممكن تأكل من الزرع ولا عن ولا لا توفر لها لا الاكل ولا الشرب فضعوا فات وما جاء منها شيء ما عم جاء منها فوائد لا لبن ولا جاء أغذاء وموتهت وحتى وصل الموت إلى بعضهم حاله يعني شديدة لكن. من دبورهم أن حتى في ذا الحالة الصعبة ما نجعوا إلى ربي ما بالله جاء متحيل حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى قال إذا هم فيه يعني كان بيقول إذا للمفاجأة يعني غريب إنهم يصلوا إلى ذا الحالة إنه يجي الله يعني جيلهم لهم شدة عسرة ولا يرجعوا إلى الله يجي يفرج عنهم بل هني صلواجا يعني كأن هذا أمر يعني عجيب مفاج يفاجئ السامع أنه الله يعني يعني هم لهم لطف يمنع عنهم الأش يعني بركات السماء يمنع عنهم المال كلهم أشري جاو إلى ويطلبهم الرب أن يرفع عنهم هذا الأش البلاء وهذه الشدة ويؤمنوا إذا فيها هم مصلحة كبيرة لهم هذا البلاء لكن هم لي يعني الأش يعني من دبورهم ما استفادوا من هذا ولا قلل بل حين زاد عليهم زاد زاد العذاب قال الله حين ايش قال مبلسون لا وإذاهم مبلسون يعني أمر غريب يقولوا إذا للمفاجأة يعني أنها امر يعني بيفاجئ السامع يستغرب واحد كيف ان يعني يصلوا الى الحالة ورجع قال الله هم مبلسوا متحيرين ما عد ما يعني ما اشتروا إنهم ايش يعلنوا رجوعهم الى الحق متحيرين مندهشين ساكتين مع الدروجي يصرفهم حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون فهذا إذن نس... يعني نس... نفهم من هذا إن الله بي... بيدي دروس للناس بيعطي دروس للناس لك... في... لكون... لمسرحة الناس حتى وإن كانت هذه الدروس شاقة الابتلاءات الشدائد أحيانا تكون في صالح الناس يعني حين ابتلاهم الله بالشدائد حين منعهم عن القطر ليه ليه؟ منعهم من الماء لانهم يرجعوا ويدروا ويستغيثوا ويعرفوا ان بسبب تكذيبهم للنبي وصلوا الى ما وصلوا إلى لكن من الناس من يجدوا يعني دبور ما يستفيد مثل الحمار ما ينفع في شيء لو تسويه ما تسويهم المفروض ان الإنسان يكون يستفيد في ذاكم جاء شده ينتبه ويرجع صلاة ربه ويستفيد منها ولكن يكون مثل ذورة قال أصحاب مكة ما نفع فيه يمشي أو أرسل الله عليهم عذاب يعني ما هو شديد يبسيط ما نفع ما استكانوا ما خضعوا ورجع زيد لهم عذاب شديد لما أبتلعوا ما عدروا يسوي تحيروا قد باقي الموسوا قد لكن ما نفع بهم انهم يرجعوا الى الله يعني قال هذا في المشركين وقلنا هذا قد تحصل في نفس يعني بالنسبه للمسلمين يجوا بغفله فيهم وبعد عن الدين يجي لهم مشاكل يجي لهم يعني مصايب وعاده المشكلة انه بعض مره تزيد المصائب وتزيد وتزيد المشاكل مثل ما حصل قبل يعني في فتره انه زادت الخوف وال يعني محاصره اقتصاديه وزاد كذا وزاد كذا وعاده يجي بعضهم يتطمع ويعني وبعضهم يقولي يعني ما فكرونهم يرجعوا المفروض انهم يرجعوا الناس الى الله في مثل هذا الظروف كل ما اشتدت عليهم الازمه المفروض يرجعوا الى الله ويطلبوا من الله الفرج فذي ما بيستفيد ما بالله بيزيد عتو والله يبعد كذا يا متحير ما يدري وش يسوي هذا بيو دبر قال قال الله تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون هذا اهل مكه بيقول لهم الله الذي أنشأ لكم السمع هذه خلق لكم السمع وخلق لكم البصر وخلق لكم الاشي الافئده اولا هذه نعم ما بعدها نعم عظيمه السمع نعمه عظيمه البصر نعمة عظيمة. الفؤاد أراد به هناك كأنه أراد به العقل. كل هذه يعني وحدها من هذه النعم أن الإنسان مندي يديه كل ماله. مقابل أن يحافظ على إحداء هذه النعم. فالله خلق لكم هذا كلها. المفروض إذن تشكر الله على هذا. كنا ذا الحين لو جي واحد كما به دكتور وعالج. عالج بس. يا قل ما واحد ولا جاء ضعف النظر وعالجه فيه كيف واحد عليه ورتاح مما إذا قام. بهذا العمل مجان يخ... يراه مدري واشه ويراه عمل يعني يشكره ويراه الفضل كبير الله ينعم عليك بهذا النعمة ابتداء يعني ما يستطيع أحد ينعم عليك بنعمة البصر ونعمة السمع ونعمة العقل فالمفروض نحن نشكر الله على هذا ايضا هذه النعم بالذات هي النعم كثيرة لكن كأن المراد بهذا النعم اللي ذكر عددها الله المفروض على هذه النعم تهدينا إلى الحق السمع نسمع نستفيد منه في كل ما نحتاج له ومن أهم ما نحتاج له نحن نسمع إلى الحق نسمع أيش ما أراد الله منا، نسمع كلام الأنبياء نسمع يعني كلام الله فما استفادوا من أسماعهم في هذا المجال خلق لهم الأبصار يجي لي في حياتهم يعني يعيشوا حياة طبيعية ويستفيدوا بأبصارهم ومن أكثر الفوائد للأبصار انهم يستفيدوا معرفه الحق وذلك بمعرفة الأش الآيات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى فما عملوا بها خلقهم العقول يميزوا بين الحق والباطل قالهم حق واضح أنكروه حولوه إلى باطل كم استفادوا من هذا كلها بيقول المفروض الله الذي المفروض توجه العباده له هذه خلق أنشأ لكم السم وإنشأ الأبصار وإنشأ الأش الأفيذه يعني التي فيها قلوب يعني عقول فالمفروض أنكم تستفيدوا من هذه الأشياء، وتشكر الله عليها، وتستفيدوا بها بأن, بأن تعبدوا بأن تعبد الله وترجع إليه، وتعرفون ما بالله هو يستحق العبادة. أن هذه الأقنام ما بتسوي لكم شيء، ما كتبرت لكم شيء، هذا الأقنام، لا جهات هت... ما جهات تسمعك أصلاً، عاد ما تهبلك سمع، ولا تبصرك حتى تهبلك بصر، ما جهات تسوي لك شيء. إذن المفروض أنهم يتجهوا إلى العبادة إلى الله فقط. والذي انشا لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يعني تشكرون شكرا قليلا يعني يعني حين جوا كذا كذاب بتعارضوا ربي كأنه مثل يعني شكر قليل ما هو شيء ولو كان من لأن في الواقع كانوا بيؤمنوا بأن الله موجود وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأن الله هو الذي خلقهم وأن هذه انعم عليهم بكل شيء عارف نغلاه ما بلا مشكلتهم ان بيعبدو هذه الاصنام وعندهم منها بيتم بعم هذه الاصنام لكن هي الاصنام تقول هذه بتخلق لك شيء؟ قال لا, لا. هذي خلقتك هذي يعني يعني عطفة ولا البصر؟ لا هم اعتقدين انها الله هذه اعطاها كل شيء ومع ذلك اذا ليش ما يفهموا انتبهوا ان المفروض لا يعبدوا الا من اعطاهم هذه الاشياء ليش يتوجهوا الى هذه الاصنام هذه ما لها اي فائدة كيف ان بليش يحولهم عن عباده الله الى عباده اشياء ما لها اي ما لها أي فائده ولا تنفعهم ولا تضرهم قلنا لكم الاله انما يعبد يعبد لجل يرجى نفعه له وايضا يتجنب الانسان بره هذا خنم ما جده لا ينفعك ولا يضره هذول بيضروها اصلا بدك تكسره كسرا بدك يعني ما وجد اذا المفروض هو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قال قليلا مفعول مطلق وما تفعل تاكيد للقله يعني تشكرون شكرا قليلا وهو الذي زرعكم في الارض واليه تحشرون الله الذي في الارض خلقكم خلقكم وبثكم في الارض ونشركم في الارض الله ومدار بهذا الامر واليه تحشرون وما تحشرون فقط من انت حي... يعني لن تحشروا الى غيره هنا قالوا استفاد الحصر من التقديم اليه تحشرون ما قالوا تحشرون اليه يعني إليه فقط وإليه تحشرون فقط ما يعني لن يحشر الناس إلا إيه إلى الله واليه تحشرون إذن هو الذي المفروض توجه العبادة له وتتركوا هذا الاش الله وهو الذي يحيي ويميت أذي بيحيي ويميت بيحييكم وبيميتكم بيحيي كل شيء ويميت كل شيء الله هو القادر المتكسرف في هذا الكون بل قال وله اختلاف الليل والنهار الاختلاف هذا هو الذي يتحكم به اختلاف الليل والنهار. فذي بيجي الليل ورجع يجي بعده النهار ورجع يجي بعده الليل وهكذا كذا. بين يعني مرة هي الليل ويجي يعني جعلهم يتعجموا. وقلنا لكم في مرة سابقة ان هنا حتى التعبير بهذا في الواقع يعني هو بهذا الله ذي قلنا اختلاف الليل والنهار بسبب حركة الكرة الأرضية. بحث الحين شيء واضح ان الليل والنهار بينتج بسبب دوران الأرض حول نفسها الحين يقول لك الله هذا بيحرك الارض كلها بيدورها واصل يعني قدره قدره عظيمه فاذي المفروض تتوجهه بالعباده هاي وعندي هي واحد هذه المعلومه وتخيل هاي لان الحين يقول الله هذا بيجيب الليل والنهار كيف بيجي بيدور الأرض اذا هذه بيدور الارض يحركها هذا الـ هذا الـ هذا الجسم الكبير الهائل الله هذا بيحركه والله هذا بيبعث اي اشعه يعني من الشمس هذه خلق الشمس حتى تأتي بالأش بالنهار ورجع بحرك هذا الجسم يعني الذي بتحكم في هذا الكون الذي يتصرف في هذا الكون يغير فيه إذا المفروض مفروض هو الأش يعني قدره هائلة قدرة عظيمة إذا هو الذي يستحق أن يعبد لا يعبد شيء غيره مهما كان يعني تقول لي حياق يعني ما جاته تسوي شيء اصلا ولا وتترك ذي خلق السماوات والارض والكواكب وخلق كل شيء وتصرف في كل شيء ومدبر لكل شيء يعني انه غريب وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا التعديلون ما بتعقلوا ما بتفهموا المفروض أن أي إنسان يعني مع عقل يعرف هذا الاشي هذه الاشياء ويعرف أنه لا ينبغي أن توجه العبادة إلا لله الذي إيش الذي بيده مجال لكل شيء، يعني الذي يتصرف في كل شيء، والذي خلقنا وأحياناً وديتنا. قال بل قالوا مثل ما قال الأول. مشي دول يقول لنا في الواقع هم ما بيقولوا إنهم يعني معهم هناك شبهة، ما بشيء اشتباه عندهم. ما هي مسألة إن اشتباه عليهم الحق ولا بأمر. ما دروا كيف. ولا جاء لهم معهم شبهة يعني أدلة يعني. ظللت عليهم أو شبه خلتهم يقلوا بأن, بأن الأفنام آلهة ما معهم شيء أسوأ ولا معهم وش قلوب حتى إذا قلوا لن يجي ليش مش بايقلوا قال بل قالوا مثل ما قال أولا قالوا مثل الأولين لقد عدنا هذا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون قالوا مثلا في إنكار يعني في في إنكار البعث إن لا يبعثون قالوا مثل ما قال الأولين ما معهم أي ما ولا مع أي مستند لا من الشر لا من الله ذي مدارم في وجوده وإنه خالق كل شيء ولا معهم من العفل أي مستند ما بلا بيقولون مثل الأولين بل قالوا مثل ما قال الأولون وهذا عادة الجاهل ما بلا بيقول يسبر مثل مثل ما قال فلان ولو قال ولو كان فلان ما هو دارم بشيء يعني تخيلوا بحيثوا بواحد مجنون وانت ما بلا تتبروا ما سوى مجنون يعني بأي أنت كذا نسوي مثل ابائهم في كل شيء حتى في عباده فلان ليش بيعبدوها قالوا كذا هكذا يعني وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بنسبر منهم وهنا ليش ما ترضى منه بالبعث وهل اللهذي خلق كل شيء وهذه بيقول لنا باجي بعث ولا يمكن ان الله يخلق هذا العالم كله عبث يعني منزه انه يخلق كذا عبث ولا يجيب ولا يكون هناك يوم حساب وعجاب قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوث قالوا ها كيف بايسبر قاعد متنا وكننا تراب وقلنا احنا عظام ما عبي شيء ورجعنا بعد ثاني ما بعدها ثاني مره مشيو ان الله اوجدهم اوجدهم وما كانوا شيء اذا ما اسهل هو سهل هو يعني هو هو اسهل من على شيء يعني عادة أسهل من فعله من البداية يعني من العدم من إيجاده من العدم والله كله سهل عليه قالوا لقد وعدناه نحن قالوا أَإِذا مَثَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظامًا إِنَّا لَمَبْعَثُونَ قال بعث قد إحنا كذا لقد وعدنا نحن وأباءنا هذا من قبل قد جاء هذا الكلام وهذا الكلام وأباءنا قد جاء لهم ذي الكلام لكن ما هي إلا كلها أفاطير الأول ما هي إلا حزاوي نحن نرجع نبعث ورجع يجي ما هي إلا حزاوي يعني خرافات وأساطير يعني أشياء قصص في الكتب ما يفد ما لها اش ما لها اثر في الواقع قال قل الله بيقول قل يا محمد لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون اذا انتم دائرين بتدرب شيء الارض ومن فيها من هي له اذا انتم بتفهموا اي حاجه خبروا لي من الارض له سيقولون لله هم عارف ان الارض لله ان الله الذي قل والفافلات تذكرون يعني اذا لماذا ذكروا تعرفون انكم اذا هو ذي خلق هذا كله له توجه العباده له فقط وتتركوا العباده لغيره قل من رب السماوات السب ورب العرش العظيم منه مالكها من هي له السماوات السب ومنه رب العرش العظيم يعني لمن هذا العرش العظيم هذا الملك كله لمن سيقولون لله قالوا هناك كل من رب السماوات القياس في اللفظ يعني يقول رب السماوات يقول الله ما يقولوا لله. ان قال رب قال ما قل رب السماوات السب لله يعني كان يعني سيقولون الله رب السماوات والله يعني لكن هنا المعنى لأن المعنى ما رب السماوات يعني معنى ما رب السماوات يعني من السماوات ربها يعني الماركة. منو صاحبه حنقول من رب السماوات يعني السماوات لمن فأجابوا على المعنى قالوا لله يعني السماوات والأرض هذه كلها اهل لله كل اخلاط تكون إذا ما بتخافوه هي كلها له وانتم تروحوا توجهوا العبادة له غيره ولا ترضوا تتبعوه ولا ترضوا تتبعوا تعاليمه ما بتخافوه ما بتتجهوا والتجوه بان إيش يخافوه ويعملوا بإيش يعني بما بتعاليمه فقط لا يعملوا بغيره كل من بيده ملكوت كل شيء ايضا يسالهم من هذه بيده ملكوت كل شيء يعني ملك كل شيء والتصرف في كل شيء من هذه يتصرف في العالم في والشمس في الشمس في القمر في النجوم في كل شيء من هذه يتصرف فيها قال قل لهم ما يقولون قل سيقولون من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه هو يحمي, يحمي اي شخص يعني مهما كان يعني من اي شخص يعني اذا اراد الله ان يحمي شخص ما حد يستطيع يضره الله يجير ما يجير يعني يحمي يحمي ولا حد يقدر يعني يخترق يعني جاره حمايته يعني من اراد الله جارته فلا يمكن ان يصل اليه ضر وهو وهو يجير ولا يجار عليه يعني اذا اراد الله الضر بشخص فلا يمكن احد ان يعمله ما حد يجير على الله يعني يعني يحميه من الله يعني الله إذا اراد أن يحميه شخص فلا يمكن أحد أن يضره والله إذا, إذا اراد أن يضره فلا يمكن أحد أن يحمي هذا الشخص إذن من هذه وكذا قال وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله ها قلوا عارفين كل هذه الأمور عارف أن الله هو الخالق والعادث والمتحكم في الكون وكل شيء وكل شيء لله إذن ما بلاء قد معهم أوهام من هذه اتبرعوا وهي ويتقربهم الى الله وحاوجد قد, قد أعجبهم هذا الامر وقد يعني ججارهم مصالح فيها في هذا وقد به ناس كبار على هذا الامر فحين يجي النبي ويدعيهم يغير ما يحتاجوا يسلموا الكبار كلهم يتبعوا وكان ما لهم شيء من ايش الزعامه والرئاسه وهم الكبار وال فلذا اول ما يستنكروا لي ليش على هذه ليش ما اجى واحد من لو انزل على رجل من الغريتين عظيم قالوا وليش كذا وليش كذا يعني سأنهم خايفين على مجاهتهم خافوا على مكانتهم خافوا على زعامه الله فلذا أك أول من يعادي الأنبياء منهم الأغنياء الأغنياء والزعماء أكثر من يعيش يعادي الأنبياء والرسل إذن ما هو مزالة أنهم عارفين لهذا العمر كله كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون كيف عبده يتسحر يعني يوجد يغيركم هكذا يغيركم على الحق يصرفكم على الحق يعني كأن هذا معبد الأمر لا سهل يقول أنتم إن الله هذا خلط كل شيء ويتحكم فيه كل شيء ورب كل شيء ورب العرش العظيم وبيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فالمفروض انكم تخافوا وتتبوا وتوجهوا بالعبادة له ولا بالله وهو ذي اليه تحشرون لا تحشرون إلى غيره وش عبد يصرفكم ما عب لا كأن وش اللي بيسحركم هكذا يعني كأن أمر ما هو طبيعي حين إيش يعني يصرفوا عن هذا الحد فعنا تسحرون كيف تسحروا كيف تصرفون عن هذا الحد يعني بيقولوا إيجار على الله يعني إيجار على فلان يعني, يعني إيش لا ايجار عليه يعني ما يهدى حد بيجرت عليك يعني منعتك اجرت اجرت فلان عليك بيقولوا كذا العرب اجرت فلان عليك يعني منعتك من اي ان ها قال الله ما جهده ما حد جاي يجير عليه ما جهده حد يعني بيقولوا كذا بيقولوا حي ود حي يقول في جورتك جا جاء شخص وهو هارب من الناس قال في جورتك تيجي لك وتحميه عاده ده بيجي بين الناس وكان عند العرب كذا الاجاره اذا لجاء اليه واحد هارب الناس بيجيره هو اللي بيقول لك يعني اللفظه كذا عند العرب بيقولوا لان هذا في يحمي منه اما كلمه إيجار بيقول عليه اجرك عليك ف... يعني بيح... يعني لا من... تجير احدا على الله بيقولوا كذا عج... اذا جاء واحد رجع اليه بيقولوا كذا العرب اجرت هذا عليكم يعني ما من... يعني انا مانع لكم من ان تعتدوا عليه بعده على في الاجاره طلب طلبل ال... نعم طلبل ال... يعني الانتظار والحماية قال وقال وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله الله قل فأناس حارون بل أتيناهم بالحق بل فالوعد أتيناهم بالحق الظاهر الواضح ومبلغ ما يشتوا ما يشتوا الحد هم ساردين له ما يشتوا ما هو مثلا ما أتى ولا معرض قال وإنهم لا تعرف هذا لم ما يشتوا إذا حاجة في في السماء يعني هوا متابعه هوى, هوى وعناد فقط وانهم لكارهون وإنهم لكاذبون وانهم لكاذبون في دعواهم هذا ودعواهم من هذا الها ودعواهم ما هو ممكن كذا ولا كل هذه الأك... يعني منهم وحججهم هذا كان اكثرهم لا شيء كذب ودعايات باطله ما يفد وكذب حين يقولون ايش يقولون هذا الها ما قربنا حتى حين يقولوا هذا هو اله ويقربنا الى الله فقال لهم كاذبين في هذا حين جعلوا اله مع الله واذا قالوا انهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد الله ما بيتخذ ولد كما قالوا بيقولوا ان الملائكه بنات الله وما كان معه من اله وما بحن اي اله بعد تقولوا هذا ولد انهم ايش الهه مع الله نبي يقولوا ما اتخذ الله بهم في الولد بل قالوا عاد فيها حين يقول من ولد عاد من قالوا بتفيد التوكيد توكيد النبي وتنصح على العموم ما بها اي ولد خرج يقول متخذ الله ولد ولا متخذ الله من ولد ما يعني ما معه ولا ايش ولد وما كان معه من اله يعني ولا به ولا اله هذا معنى التنسي يعني زياده عبيد زيد من هنا قالوا للتنسي وتاكيد لا يعني العموم والنبي وما كان معه من اله اذا لذهب لو كان به اله لو به اله اخر معه ولنذهب الهه ما اخرى اذا ذهب كل اله أنبي ما خرج من يسوي كل اله ما يروح كل واحد بما خلق يستقل مخلوقاتك كل واحد مخلوقات الحالة وكل واحد جمع عبادة يعبدوه لأنها الخالق وذولا يعبدوه إلههم ويجي مشاكل يحيه يعني غريب هذا الكون وتركيبه وحركة الاجرام قلنا لكم والأفلاك هذا والسماء يعني يعني بيشتغر بياندهش واحد برائر يعني أننا احنا في رعاية كبيرة يعني حين يرى يعني عند بحركه الارض الأرض حول نفسها حول الشمس والكواكب أيضاً بهالحالة ترجع كواكب كلها بتدور حول الشمس وأيضاً بيجوب هذا الكواكب بيجوا معها أيضاً أجمار بتدور حولها بعضها بعضها تسعة. كواكب عليها هي. وكل هذا تتحرك مع الشمس كلها في في الشمس والشمس في حركة وبتتحرك كل هذه الشمس فيها كلها بحركة ثانية. يعني عدة حركات ومسارات والكون مليء بالملايين المجرات وملايين الكواكب يعني ايش كواكب يعني لو يستدام خلاص مين يجي من دلوقتي. يعني كواكب قلنا بعضها اجرام هائلة ما الارض لها ولا هذا هذا النجوم قلنا لكم ادي براها اشكالها صغيرة الان بيستغرب واحد بيستغرب من هذا النجوم بعضها بيجي مثل الارض قالوا الفين مرة مثل الأرض. هذا الشمس هذا الشمس دارحينا ما لا حضن بكثير هذا الشمس قالوا هي مثل الأرض قالوا لو الشمس مثل الأرض بألف مرة. كتلةها مثل الأرض بألف مرة هذا الشمس أو أكثر أو مليون ما بل ما عدد أرقام. ها وهذه الكواكب أكبر من الشمس قالوا ألفين مرة كواكب يعني مدرى كيف وملتهبة وش حرارة. لو يجي إصطدام بسيط، ولا تغير بسيط، في الحركة هذه، وقل ما يعني آلا السنين ولا بعيش إنه من يجي يعني خلاص من يتخرب، ال... من يجي فساد في الكون، من يسد الكون لو كل واحد يسبر الحالف، ما يجي الحوادث تدي فقال إذن لو كان معه، إذن لذهب كل إله بما خلق، ويجي مشاكل ويجي اطرابات، ما من سبر التثق الكون هكذا ولا على بعضهم على بعض ايضا له كل واحد اله ما مسبر لا واحد يجي هو علاه لا بعضهم لا ما مسبر اله إله المفروض ما حد فوق ها وذا واحد على على الثاني فالثاني ما عده اله فما مسبر هذا الامر سبحان الله عما يصفون ينزه الله عن وصفهم له بايش بانه بان له شريك او ان له ولد او غير ذلك عالم الغيب والشهاده يعلم كل شيء ويدرك كل شيء فلا يمكن ان تكون هذه الهه معه هذه ما بتدري فيه ولا بتعرف شيء وهو عالم الغيب والشهاده باي بيحاسبكم ما بيخفى على شيء من اعمالكم اذا المفروض لا يعني هذه لا تقارن به في العباده وليس شيء حين يقول عالم الغيب والشهاده ايضا أنتم حين يقول عالم الغيب والشهاده بيعلم كل شيء عنكم هذه يظهر وذي يخفى حتى ما في نفوسكم فالمفروض إذن ان تخافوه وتتقوه ايش تتوجهوا بالعبادة له عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل ربي إما تريني ما يعدون كان الله أمر النبي بأن يدعو أمام أمامهم يقول كذا ربي إما تريني ما يعدون فلا تجعلني إيش ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين يعني كأن الله أراد منه يخوفهم يخوفهم ويقول يا الله إذا كان إذا كان لابد أن يحصل ما وعدتهم به يعني ال الهلاك الهلاك دي وعدت تنتبه في الله نجيني منه. يقول هذا الامر امام حتى يشعروا انهم في ان خطر كبير ان في خطر كبير وما بالله تطلب من هذا ايش من هذا الخطر حتى يعني حتى يفهموا خطورة الامر خطورة الوضع ما هو امر بسيط ان الله يمكن يسلط عليهم عقوبه تجثهم ويرجعهم وبعدها ما عاد يرجعهم فقل لهم ذلحين الحين أقول هكذا ادعو الله قل ربي إما تريني ما أتوعد ما يوعدن ما قالوا إما تريني بيقولوا إن هي شرطي وما زائده تفيد التوكيد إما, إما يعني تفيد التوكيد الشرط وكذلك النوم في تريني يعني كانوا قالوا زائده أكيد هذا الأجل إذا قدوا أكيد هذا الشرط أنك بيحصل باتحص... في الله يعني إذا قدوا لا أبد بيحصل باي... في الله نجيني من بينهم لا تحص... يعني يعني من الأيش من الناجين منه قل ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون نحن قال يعني لعيدها ونبوى الوعيد نحن نقول بأن نوعدهم بعذاب ولا بي... إنهم لا لأي عليهم عذاب قال نحن قادرين ماذا أي مان علىنا نحن إن احنا ايه على انه ريح عذاب عذاب ولا عذاب ولا في العاجل ولا في قادرين عذاب في العاجل ولا في العاجل النبي بتوعد بيقول يعني, إنهم يعني لأنه بتوعد كل الامم كل الأمم السابقه بيجي لها عيش بيجي لها عقوبه عاجلة. فهم لا يجي لها عقوبه مدري ما حدد الله هو باجي لهم عقوبه عاجلة في الدنيا ولا عاجلة كأنها جعلها الله مباح ما كذا إنما نرينا كما نعدهم يعني لأن بيتهددن بالعذاب والعذاب يحتم أن يكون عذاب عاجل في الدنيا ولا عذ العذاب في الآخرة إن عذاب عاجل في الدنيا يعني في حياة الليل ولا في الآخرة هو والنبيرة رأي سبر كلها قالوا إن إيش وإنا على أن نريك كما نعدهم لقادرون يعني ما تركنا الهم لهم العيد ما هو الله قلنا امهال لهم ويتاح على الفرصة والله تجعل التكلف هكذا وحدد لهم وقت بحيث حيث يعني يجي لهم فرصة يتراجعوا يعني يرجعوا إلى الحق ورجع قال بايموتوا ورجع يعرفوا باي ايش باي اما ان يجي لهم عاجلة ولا رجع قال بايموتوا وبيشاهدوا ورجع ايش حلو يبعثوا وإن على أن نريك ما نعيدهم لقادر ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون قال اذا كن عاندوك واغلبوا معك وحتى ولو ولو تجرؤوا على الله لو تجرؤوا على الله وصفوا بشيء وصفوا بايش يعني بان هناك اله مع الله ولا بان هناك ولد مع الله فانت المفرق قال لا لا تغضب لا تغضب ولا تقوم تحاربهم ولا تقوم تكاثر بل ادفع ادفع هذا الايش هذا الذي هذا التصرف منهم بالتي هي احسن قالوا انه ما قالت مع بالحسنه يعني ابشر احسن طريقه تتعامل بها معهم تكون سهله لا يجي فيها اش اذا اختخذ احسن اسلوب معهم ولو كانوا بيتكلموا معك لو كانوا في حتى في امر كانهم بايش في الله له يزعمون بقى مع الله فلذلك قال الله ادفع بالتي هي احسن السيئه السيئه التي ما ما منهم ما بدر منهم من سيئه فادفعه قابله بالتي هي احسن. رد الرد الاحسن يعني ما قال رد حسن قال الرد الاحسن يعني احسن رد يمكن اي لا يكون فيه جفاء معهم ولا يكون فيه التنفير لهم ادفع بالتي هي احسن احسن اهلا احسن دي اسم تفضل ما يعني لا كانه قال يعني لو قال الحسنى يعني كانه اقول لو قال الحسنة يعني كأنه بالطريقه التي هي احسن ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما نحن عارفه ايش بيصفون ولا ت يعني لا تغضب ولا ت ولا يعني تبقى في حاله ولا تقوم تهاجمهم ولا تقاتلهم ولا ادفع بالتي هي احسن ادفع بأحسن طريقة دافعهم ورد عليهم باحسن طريقه يعني حتى لا يبقى لهم مجال في ايش ولا عذر لأن احيانا الخصم اذا رد انت بطريقه غضب سنت عليه ارجع بينفع عليك ولا يرضى وليع حين بسبب الغضب هذا فقال لا تخلي لهم مجال ولا عذر ادفع بالتي يحسن احسن وبشر احسن طريقة اللي الذي يبقى ينفع فيه هذي يستفيد يستفيد وينتفع يعني جي اتخذ كل الطرق ليش للنجاح في الدعوة ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون حتى قالها وقل ربي يعني حتى في هذا ادفع بالتي هي أحسن وتحمل اتحمل في ذي الموقف لأن ربما يأتي شيء يغضبك قال قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحبهم عد, عد بأكد هذا الأمر قال ادعي الله يعني بنبهنا هذا لأن الشيطان بيستغل حالات الانفعال وإيش و... وهيج الإنسان ان يتصرف تصرفات إيش احيانا لا يرغبها، فقال أنت ادفع دفع بالتي هي أحسن، لو قالوا وش ما قالوا، نحن اعلم بما يصير، نحن دارين داري بيقول لا، يعني لا شيء تقوم يعني كأنه هذا بيفيد ان الرسول يغضب لله غضب شديد، فقال لا ادفع بالتي هي أحسن، نحن دارين بيقولوا ما عرف، نحن دارين بكله، نحن أعلى ما يصير، وعاد قال قل ربي أعوذ بك من زاد الشياطين وكون قل إلا كأنه لا ينفعل عليهم <تصفيق> هو, هو معنى لا تغضب يعني لا تنفعل عليهم لا تنفعل عليهم, عليهم, عليهم لا ترد عليهم لا تقاتلهم لا تحارفهم لا تسوي لا ترد عليهم بأسلوبهم يعني رد بأحسن طريق يقول أنك تمسك بهذه الاسلوب أن ترد بالتي هي أحسن هذا قال ادفع بالتي هي احسن واللي لك كذا يقول قل ربي اعوذ بك من همزات الشيطان همزات قال الهم يعني النغض قال يعذ بيقضز واحد الشيطان طب لك كذا كما احد كما يتحارب واحد يشيط بيقول الشيطان يطب ذهني بيزي هي اني يسبر اشياء اني قوم يقوم كم والله حتى حتى يظلم على الانسان في كثير من المواقف اذا اعتدى عليك واحد وغضبت انت وانت انت بتزيد أكثر من الأجل يعني بتنتجم أكثر من ال... من الذي لك حق وأحياناً تسب وأحياناً تخرج عن طورك و... يعني ورجعت تندم على ذلك فك... فكأن الشيطان بينغزك، قال بينغذك الشيطان كما قدر قدره وط... وقال حالة قال نغذك وزيد وهي يجيك لجلك إيه تخرج عن طورك عن عقلك ما أكثر تحكم في نفسك فقال هذا الهنج بيقلوه الهنج بيقلوه هنج يعني العثى دي بي... بي... بينغذوبها الخال يقول النخاثه يعني ولا ال قال بي جمعهم من العفار بي يقول لي طب له الخلد اشكينك قال هاج ابليس كذا بينغدك اذا يشتي اينك تقوم يتخليك تفاعل ويخليك ايش ما تتحكم في نفسك فقال له تقول كذا كنستعين استعين بالله وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين استعين بالله ان يعني اي كل شيء الى الله من همزات الشياطين ما احد يهمزك الشيطان بحيث انك تستر تي تثبت وتدافع بالتي هي أحسن وأنت إيش وأنت مطمئن البال يعني إيش لا يكون فيك غضب لا يكون فيك الفعل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين إذا الهمزات هذا النغزات هذا الطبزة حقه الشياطان هذه تخلي تعوذ منها وأعوذ بك ربي أن عاد تقول كذا قل أعوذ بك ربي أن يحضرون يعني لا ينغزوني ولا يحضروا عندي <تصفيق> الله ذرحنا هو للنبي لكن إحنا بأن نستفيد إحنا من؟ يعني ان المفروض الانسان في حاله الغضب يكون يمسك نفسه مهما كان الموقف ويكون يلجا الى الله ويستعيذ من الشيطان يدري حين يجي لحالة حاله هي هي يعني تخليه ينفعل ويغلط يدري ان الشيطان دخل ان الشيطان دخل وقبين غذا الشيطان في يمسك نفسه ولا ويدعي ربي اعوذ بك من همزات الشياطين ان الله يعينك على الشيطان وعلى هذا الايش على التدخل من من بل ايش بل بك رب ان يحضر ان تتعود من حضور. قالوا في هذا اشارة الى ما قال الهادي عليه السلام في طريقة ابليس قلنا رأكم ابليس وسوسة ابليس قالوا ان بلا قريب من الانسان ويتكلم بكلمات كذا بيكررها معاني عند الانسان ووصلت لما عند الانسان وتأثر بها يعني مثل الحين جي واحد ايش يعني أحب لك كلمة فكرة ولا مدري شي قفا فيك ولا عفط فيك ولا تحارق عليك وأنت أحب الشيطان قال هذا بيستهين بك هذا ما بيقدرك هذا بيحتجرك استقار ما أدري كيف هذا عندهم أنهما ما تسوى ولا كذا عندهم ما أنت أنك كذا عندك أنك مره عندك ما أنت جاهدك تسوي لشي ويخليك يعني أفكار تخليك تقضب وتنظر إلى العشد <تصفيق> قالوا بيجي كذا ذا الحين قالوا أن التفكير حتى التفكير أن الإنسان بيتأثر ديقون نارا خذل إحنا على ما النفسيين ولا يعني يعني على طبيعة النفسين قالوا يعني نوع من التأثر بال يعني بالأشياء بالمجاور المجاور لك فلذا قالوا المفروض إن الإنسان يلتزم جري يعني الجرينة الصالح جريسة الصالح لأنك أنت إذا جلست بين الناس وله ما بيتكلموا أقراهم زياف يتأثر عليك إذا جلست بين الناس يعني بمارس المعطية ما بباله في ربي بيجي لهم تطانين بيجي لهم هذه الأفكار وأنت بتاثر فيك بيحصل لك هذه الأفكار وبتأثر بها يعني حتى بها إبليس من هذا النوع بيجلس عند واحد ويكرر الكلام ويكرر الأشياء ليجي لك إيه يخلي في نفسك الرغبة في المعطية ويخلي في نفسك كراهه الطاعة لله ويخلي يعني يعني يخلي التنفر من طاعة الله بشكل كبير والثاقل هاوي خليك ترغب في المعاصيات بشكل كبير من هذا الناحي في زمن يتعود لا هو محضر عندك لأن محضر عندك بيأثر عليك فوب مثلا هذا من ناحية لا قلنا لكم حتى في ال في البشر في الوالد لا هو بيسبر ما بال لا يعني إيش هو خبيث بيجو عنده يعني دهاء وخبرة وبيدور للأشياء هذه مثلا عندك الرغبات هذه عندك وال... يعني مقاطة الضعفة هذه عندك وبيستخدمها وبي... <تصفيق> ما هنك بيتأثر لكن بيجي بيتأثر في الواقع بيتأثر خصوصا إذا كره مثل الفكرة و... وردت التنتهى قال بيقول واحد من الدكاترة قال, إن... قال فلذا قال بيجيبها مثل الزبدة بات بتنبع من شخص إلى آخر قلنا قال كما بصر كما تدعى واحد من عند الكلب فإذا جاهو خايف من الكلب بي ينبعث لها يعني شعور قريب والكلب ينزعج منه وقام عليه وإذا جاءه عادي ما بيفكر فرزا ولا بيخاف ولا هيد يدعم عند الكلب ولا قال الكلب شيء وهذا دي بيلاحظه واحد كما إذا اللي الكلب قال أنا كعزين كثير والله على الاقل يقوم يصيح علي فيه كما يتذال منه وإذا ما يتذال منه ما بيقربه في كثير من الحارة قال حتى هذا كانوا بيت أكثر يعني بيفسروا لجلاج لأنهم وجدوا حالة يعني مضطردة في كثير من الناس إذا يجد واحد عند الكلاب ولا هو خائف منهم ولا بالا يعني في أكثر الحالة ما بيقولوا ليش وذي بيجوا في خائف منهم بيقولوا عليه ينبحوه فقال إن بيجوا بالشي من الذبذبات بتخرج منه كذا حين يخافوا الله وحسوا في هالكلاب وجاء فيهم هذا الغضب ما بلام عن أنه قريب؟ لا قريب قريب ما بلام يقول الله عز وجل أنه قريب يقول نرجع لهذي عليه السلام ما يمكن أن أنهم يدخلوا في أن الشيطان يصل في واحد؟ هو لا هو يعني تمام يخليك تسمع الفكرة يفك... يخليك تفكر بالفكرة ما تذكر إذا ما ب... إذا ما ذكر واحد ربي وذكر يستعين من الشيطان ما عبث لهم إبليس ولا إسلام وتماذا؟ ون واحد ذكر الشيطان وتعود من نفيس بينتظر ها قال إذا أن هنا بيقول الله لرسول الله إن يكون يستعيد في هذا المواقف يعني إحنا بالأولى بكثير وحين يقول الرسول ما أمور يكون يستعيد من هم الشياطين مع المشركين يقول لا إيش لا يستخدم معه أسلوب ما يعني غير فإحنا أسلوب غير الأحسن فحنا كيف أسلوبنا مع المسلمين يعني المفروض ان إحنا أسلوبنا يكون أحسن بكثير. نستخدم الأسلوب الأحسن مع المسلمين إذا كان الرسول مأمور أن يستخدم الأسلوب الأحسن مع مع المشركين. وهذا حتى لو كان كلامهم كذب ما كان. وذولا قال لو كانوا ب كان في الله نستخدم معهم الأسلوب الأحسن. فانت إذا مع المسلمين ينبغي أن نتعامل الاسلوب أحسن أسلوب. لو جا في خطأ لو غلط عليك لو تعدى حاول تستخدم أحسن أسلوب. في اي في الرد عليه وتعوذ من الشيطان وتدري لأن الله قد امر محمد صلى الله عليه وسلم يستعيذ وانت اذا يعني اضعف واكثر تعرض لابليس اذا كن نستعيذ احنا في حاجه اكثر فهذا يعني في شيء غريب يعني اذا كان الرسول الرسول الذي ذاك ايش اذا غفل الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر والله مهنايه من ربي كبيره ما أمر يكون يعني يتخذ يعني إنه يفعل هذا ذاك من الشيطان ومن همزات الشيطان ونستعيد من حضور الشيطان فنحن بالأولى بكثير وإذا كان الرسول مأمور إنه يتخذ الأسلوب الأحسن مع مع أشد الناس يعني مع عدائاً الله مع المشرفين فالمفروض إن نحن مع المشرفين يعني إن نحن بالأولى بكثير بدرجة إذن كأن في هذه يعني مثل المبالغة لنا إن نحن نتخذ الأسلوب الأحسن في أي في حواراتنا مع الناس وفي الرد عليهم وإن كان هناك غلط وإن كان هناك خلطة وإن كان هناك يعني شيء حتى شيء يغضب الله تستخدم أحسن أسلوب بيمفع أحسن أسلوب بيمفع يؤثر قال إذا وقل ربي إذا ادفع بالتي هي أحسن يعني إيش يعني كأنه بيقول دارهم حاول فيهم ولا تعيش يعني لا تقوم تنفرهم لا تحارفهم لا تعاديهم لا يعني لا تفعل معهم وكانوا ربما هذا أيضا في بداية الإسلام قال وأقول ربي أعوذ بك من هم ذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب يرجعون يعني فأنا فيقول قال نبقي استمر هكذا وأن يستمر معهم في هذا في هذا الطريقة لما يجي إيش قال لما يجي يوم القيامه هو بيرجع إيش بيرجع عندهم حتى إذا جاء أحدهم الموت لاحني موت ال الواحد من أي كل واحد من حين يموت بيرجع إيش برجع يتندم على كل شيء وبرجع ايه حتى اذا جاء احدا من الموت قال رب ارجعون برجعي تندم على التفريط ليش ما اتبعت. ليش ما قام معك ليش تهاون في دعوتك برجع يقول رب ارجعون قال كأنه ارجعون وهو بخاطب الله قالوا عادة التفصين كذا بحاول يفخم ربي وقدوا داري بعظمة ربي ما ذكر تستاع وانه يعظم يقول رب ارجعون لانه قالوا بعض يقول صرتوا معنا ولا بقى يوم معنا، بعضهم يستخدم هذا الأسلوب ليش؟ لاحترام المخاطر. يقولون تعظيم، فأنه مجموعة، وانت تخاطب واحد، فهنا برجع يستخدم هذا الأسلوب يقول ربي رجعوني، ما بلاء يعني بخاطب ربي، يعني ما قال ربي رجعني، يعني قب رأيك عظمة الله وقدرته ويفاخم يقول ربي رجعوني، ويتلاقي في النقل إن الله رجعه إلى إلى إلى الدنيا إلى ح حالة التكلف التكلير، ربي رجعون. لعل أعمل صالحاً في ما تركت، يعني وانا بعمل بقاعد من الحين والقاعد بأن أعمل صالح فيما تركت في في الأشياء دي تركتها، تركت أموالي وتركت أولادي وتركت لأن العالم حالي بعمل بس في العالم فيما تركت في ما تركته بالعيش بالأعمال الصالحة بليشتي. قال حتى إذا جاء أحد من المؤمنين وقال ربّي رجعني لعلّي أعمل صالحاً في فيما تركت، قال كلا. تجاب عليه كلا يعني إسقط لأن فيها زجر. وفيها يعني بهذه بهذة بيهذا يقول كلا يسكته ولا تتكلم بلا الكلام سكت كلا يعني هذا حين بعد ما يموت كلا وريا يقول الله إنها كلمة إن هو قالها يعني بيأكد لنا أن هذا الكلمة لما يقول حين نبا رب رجعون لألي عمل فلان هذا كلمة با ما فيها يعني ما فيها كأنه برجع يجي يوم ويقول هذا كلام فيش دم ينتبه الناس ذا الحين قبل يرجع يصل إلى هذا المكان يعني إلى هذا المكان لا بيرجع يقول ربي يرجعون ما عاد كذا, كذا. عادك الآن في في النفس ما إنها كلمة إن هو قائلها لكن ومن وراءهم برزخ الى يوم ما يمكن رجوعه مشى الموت اذا قد انتقل الى الموت خلق. ما يمكن رجوعه الى يوم القيام. ما عاد يمكن رجوعه ما عاد يمكن رجوعه الى التكليف الى يوم القيامه وما يوم القيامة قدوا واضح ما هو حرف مثل يعني كأنه ربطه إلا إلا يوم القيامة هم يوم القيامة قدوا واضح استحالة إن الحديث قال يوم القيامة ثم الحديث يمكن يرجع نهاية قال إيش ورأي البرزخ إذا البرزخ بيقولوا هذا بي بيقول البرزخ هذا المانع بيقول حياة البرزخ وهي في الجبل ما موت الإنسان أو بعد ما يموت الإنسان وقبل تقوم القيامة هذا الحياة يسمى حياة البردخ يعني من حين يموت الإنسان ما عد السابر يرجع إلى الحياة وإلى التكنل لما يوم القيامة برجع يبعثها الله ورجع يحاسبه يعني حساب يوم القيامة أو يدع الحساب على الحقين. ما بلا باجوا بجالهم فردة حف القبر لا يبعثها الله يعني يرجع يحيا الله يعني يرد الروح إلى الجسد ومشي القيامة ذا الحين ما بلى ربما أنها ما الأرواح لا، ذا الحين قال الباهر أنه الحين يموت الإنسان في الحياة بالأروح بتفارق الجسد ويرجع الروح بتقعد كذيها لما لما يوم الأوسن لما يوم البعث برجع ترجع الروح لا ترجع قبل لا، يعني في القبر لا، ما ترجع يعني الحياة ذا ذي ذي ما هو ضروري يعني فهالحياة يعني إن في... يعني في تيال حالة يعني ما يمكن إيش رجع ربي إلى إلى الدنيا إلا الحياة يعني إذا هنا بينتقل يعني كأن الروح بتخرج من الإنسان حين يموت وتبقى الروح هكذا إلى يوم البعث ورجع يرد يعني مخلص الصور يعني زي قال مخلص مف... الصور يعني إعادة الأرواح إلى إيش إلى إلى الصورة وخرجوا بأي ثمن. إيه يسبر ما يعني ما يجوا ما يجوا بشيء <تصفيق> بيسبر ما هو ولا يجوا ما يجوا يعني يجعل الله هيا ولا هيا يتعذب بها ولا الله على كبره <تصفيق> المهم إن بيجوا به يشتيني يقول ما عده ممكن يعني إن الإنسان برجع يبغى يعاند يعاند ويقعد دي ما طلي ويبغى يد... يعني لما يموت وكما ما قال يا الله رجعني ويتدعى ورجع مع بهلا كلام يعني أحمر ويعني يردوا بكل عنف. قال كلمة إن وراء فاذا نفخ في الصور. نفخ في الصور يعني قالوا حقت البعث حقت القيام يعني يقوم الناس. قال قال نفخ في الصور. قالوا نفخ يعني الأرواح. نفخ في الصور. الصور يعني نفخ في الجثث يعني بايعيد الله الجثث. وينفخ الارواح فيها يعني يجعل فيها الحياة وتقوم من القبور هذا اللي بيقول النفخات الثانيه <تصفيق> ايه النبي يجيبه نفختين النفخه الاولى ان الناس يعني ما بدي من البشر يموتوا هذا دي قبل يوم القيامه بتجي اهوال يوم القيامه اهوال شديده ورجعت دي النفخه الاولى يعني ورجع ايش قال بيجي ما فات او ادري شو قال ما يعني ماتوا كل الناس وحتى الملائكه وكل شيء ورجع بعدها النفخه الثانيه يبعث يبعثهم هذا النفخه الثانيه يعني بيرد الـ الـ الـ الارواح ويعيدها في الجثث وتقوم من القبور ويخرجون الناس من قبورهم الى الى النخشر قال هذا اذا الصور قالوا ان الصور يعني الصور بعضهم بيفسر الصور انه فوق في فوق الناس يخرجون من القبور عليه السلام فسر الصور بالصور والعجيب من بقراءات كذا فإذا نفخ في الصور وقراءت الصور بضم الصاد وقراءت الصور بكثرة الصاد يعني, يعني تمضح في الصور نفسها وهذا أقرب إلى الواقع يعني ما إحنا بحاجة بوق و نفخ يعني كما أبعق الله رد الأرواح وخرج من القبور إحنا بحاجة بوق يداعي لهم وش باي يسوي البوق فإذا نفخ في الصور يعني نفحة في الصور يعني في الجثث نفحة الأرواح يعني مثل ما قال إيش فنفخت فيه من روحي يعني في آدم نفق فيها يعني اوجد فيها الحياة ما هنمشي في نفق فيه شيء النفس يقال للخرف عادة يعني, يعني الإيجاد الروح في الجسد يقول هذا عبر الله عنا بالنفس معناها هاي المحيحة نقول نفس في إنها معبوش ولا مع مغرفون ولا نعرف عاد ما هن في التربو هذا التربو شيء في يوم الجمعة ما برجع برجع أقول دحين يشتي إشتيف التربو باري فسره مكبر صوته مغرفون هم إحنا في حاجة, هل... و... حاجة تفسير هي النفخة الثانية هذي النفخة في الصور هذي بدي إحنا فيها يعني إنه ينفخ يعني يرد الأرواح في الأش في الجثة. الأولها؟ الأولها ما يعني إنه في خا يعني ما يجي معنا يعني كتيام الرياض ما أدري ما كبا يجي ما يجي صيحة. ما ضمنه في خمس صور إذا صحي جمهم في استراحة. ربما عندك والله جنب يعني يجي أمرضات الأهلاء. به نفس ولا دييره الصعقه يعني صيحه جمراد كيف <تصفيق> ما هو بالصور ما له معنى عنه ما يعني هنا في يقولوا باي صيحة, قلوبة أي صيحة الله قال إنه بصور فيها. صح. قال في حجة. ما هو زبرت على معناه يعني نعم بس يخيب يعني كنفسه يقدر ينبثق حين ونفخ في الصور لكن تأكد واضح واقعا نفخ في الصور يعني في البعث ينفخ الله في الصور يعني انه يعيد الارواح الى ايش الى الجثث قال فاذا نفخ حتى اج فاذا نفخ في الصور قال نفخ في الصور يعني بعث الله الموتى واخرجهم من القبور قال فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون كل واحد بدوه يعني واجع في نفسه كان. هذا بالنسبة للمجرمين ما يعبي يفكر في القرابات ولا في الاخوه ولا في الأقارب ما عد يفكر فيه شيء. كل أحد يفكر في نفسه قال ولا يتساءلوا ما عد يتساءلوا لأنهم في الواقع كلهم كلهم يعني غايدين عن بعضهم الاخر لو رجع يبعثهم ربي ما حين تقلقه ما وقال ها كيف حالك وكيف أيامك ولا وش أخبارك ولا احد حتى ألا هذا بالنسبة للمجرمين ولما لما المؤمنين للظاهر المحين يعني يبعثوا برجع يتلاقوا ويستسألوا كيف أنتوا كيف حالك وجوك بالشوق ورغبة وما بيخوف يعني, يعني به راحة وبهتمينان أما ذولا قال فلا أنساب بينهم يوم أيدي ولا يتسأل بقى في جنات يتساءلون أو أقبل بعضهم على, بعضهم على بعض يتساءلون بالنسبة للمؤمنين أما ذولا قال ما بيستسألوا فيما بينه يعني انباجهم في رعد وخوف. فالمحشر فمن ذكرت موادينه رجع بعد حين ينفخ الصور قال من ذكرت موادينه فاولئك هم المفلحون هذه الموادن يعني الاعمال لان بيقولوا اذا بعمل جيد بيقولوا له وزن والعمل التافه ما له وزن ما هو شيء كذا قد يعبروا بالوزن عن العمل الصالح ما هو قال في لا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ما بنعمل له اي وزن فلذا بينحقر هذا فلان بالقيم له وزن يعني به يعني له يعني شيء من التقدير والاحترام. فقال هذا قال فمن ثقلت موازينه يعني مع أعمال مع أعمال كثيرة قال ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أذي كان بيطيع الله ويعني على كثير من الأفواه قال فأولئك هم المفلحون هم الفائزين هم الذين حصلوا على ال على ما يتمنون ومن خفت موازينه ما إيش وجاء مفلس جاء بيحبط يحبط أعماله ولا جاء مجرم ولا جاء هذا بيدخل كل المجرمين فاولئك الذين خسروا انفسهم يعني خسروا خساره عذره ما ما خسر مال ولا خسر ولا خسر نفسه كلها كيف خسر نفسه؟ قال في جهنم خالدين فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدين ربما قالوا بدل من خسروا انفسهم يعني يبين لك كيف خذاره انفسهم يعني انقباي يبقى في جهنم يتخلد فيها منها سمع يعني يتمكن يعني خلاص مرفوط يعني موثق قالوا معذب اشد العذاب ورجعوا ويش قال في جهنم خالد تلفح وجوههم النار قال, قال النار يتخلد في جهنم والعيش والنار كنت تلفح تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال بتاثر فيهم اثر بالع قال معناه كالحون يعني بنستغرب قال وهم فيها كالحون في النار كالحون يعني قد اثرت فيهم حتى قال شفاحهم قال معنى الكلوح القين كذا ما يبدو اثنان واحد كذا ما يبدو اثنان واحد كلها قال هذا معنى الكلوح كذا في الدنيا ولا هنا المراد قالوا وكال الحين يعني قلت الشفح هذا الشفح العليا قلت قلت أكتشرت كذا مطلح قلت جمعت اتقلطت قالوا مطلح لما وصلت قالوا حتى لما وصل الرأس أجيب هذا الروايات ستاني قلت نقول هاي روايات ناس يعني قد يفيها شيء من المبالاة الحين يقولوا كذا ولا مدري منين معهم لا في تفسير أمام زيد. ان رجعت تكت قالت قلش يعني من شف جده اللفحة تقول المشافر كذا تكتشر لما وسوي لما وسط راد مشفر يثقل يكتشر الزا كله وجه لما وسط راد من شده من انا لفحه وقال والشفه الثانيه السفلى قال تتجر كذا وتنزل كلها لما اي بعضها لما وسط بطنه هذا قال يعني من لفحات ايش تلفح وجوههم النار وهم في اكلهم قالوا هذا معنى صالح قالوا انه في واحد قالوا قال انه راه شاه راس راس شاه قال له في ثمر بي ورجعوا صالحين درا جا بيو قال كشتي بيقول اسناني بدو يطلع يقولي يا اخي لو المسافر ما طلع منزل الله قالوا ذكر جهنم وقمع عليه فهم فيعني في انه ما يعني انه ما هو بعيد انه يصل اي واحد مننا في ذا الموقف مبرو ان احنا بنتلهم كما قالوا لنا وصف ربي عذاب النار بنتخيل دوره ما بيتخيل واحد نفسه كيف يجو يسوي كيف يجو وضعه كيف يفعل كيف يسوي مع ان احنا بجي احنا خايفين ومقصرين في في يعني في حق الله متهاونين كيف يجو وضعنا يعني كيف اذا بدو واحد في ذا الموقف يعني ولا عد خلاص ما عد يمكن ينفع فيك يعني ما عد يرد ربي راج ما عد أحد حامي لك ولا عد أحد نافع لك لو يجتمع كل من في السماوات والأرض. ما للظالمين من حميم ولا شفيع ما عد أحد نافع لك قال إذا قال سلفح وجوههم النار وهم فيها كالحهم ورجع إيش ألم تكن آياتي تتلى عليكم ما كانت آياتي تتلى عليكم تكرر عليكم مرات مرات فكنتم بها تكذبون ما بترضون مثل ما يعني ما يصدق ما تقولون انها ما يصدق ولا مثل الحنجو ما يصدق تعرفوا عنها ولا كأنه قيل لكم شيء كل ما جاء لكم آية كل ما جاء لكم وعظ كل ما جاء لكم ذكر تسمعوه وكأنكم لم تسمعوا شيء مثل يعني هذا قالوا التكذب بالنسبة للكفار واضح وبالنسبة للمسلمين التكذيب ما هو ضروري التكذيب انه يقولوا عفاد التكذير حين يودي واحد جابرك باجي كذا كذا وانت ما تبالي مثل ايش؟ مثل حين واحد مسكين ولد فقير يتهددك انه باي ويسحبك ويسوي ذاك ويسكت فانه انت سانت قال ما هو مسوي ما تبالي به ولا عندك إن انه باي يسوي وربي حين يتهدد يقول باي يسويه باي يفعله باي يحصله باي كذا وإحنا نطرق ولا نتأثر ولا شي في حياتنا سياك في يعني في التهاون الذي احنا فيه وفي الغفله هذه احنا فيها كان احنا ما بنصدق كل ما نزوجي يعني يعني كان احنا ما بنصدق ولو احنا بنقول ما بنكذب لكن احيانا يكون التكذيب بالافعال افعالنا يجي بها ايش يي ما هو ضروري ما بنقول احد كذب لان قدرنا التكذيب بالدين ما بنقول كذب ما هو جاي كذا التكذيب قد يكون بالافعال يا فرايت الذي يكذب بالدين والشبه الذي يكذب بالدين ان هذاك اللذيذ هذا اللي يكذب بالدين ولا يحب على طعام المسكين هذا اللي يكذب بالدين لأن حين يفعل هذا الأمور يعني ما بيحن كان ما هو في يوم الدين فالتكذيب قد يكون بالعيش بالافعال ما هو بلاش يعني بال يعني بال يعني, بال يعني بالكلام افلم تكن اياتي ترفع عليكم فكنتم بها تكذبون يعني ما بت يعني ما بتتعاملوا معها جديه ولا كان ما له فك قالوا ربنا غلبك علينا شقوتنا قال يقولوا كذا المجرمين ربنا غلبك علينا شقوتنا مع ما عم يقولوا هنا ما عاد قالوا الدبور الدبور غلب علينا يعني الدبور هذا غلبك علينا ولا المفروض احنا كان ايش واحنا مخطين قالوا قلبت علينا شقوتنا وكنا غير هنا لا يعترفوا بايش بجريمتهم وما مجال ما عاد سابر يقولوا لا ان كان احنا ولا ما عاد ما عاد به مجال فاخبروا بصد قالوا غلبت علينا شقوت هناك دبورنا زاد علينا ما عاد استنا فلكن ما عاد ينفع هذا الكلام غلبت علينا شقوتنا وكنا دو من ضالين قالوا ربنا اخرجنا منها رجعنا منها منى ما بلا قالوا غلبت شقوتنا وشجعنا دبورنا زاد علينا لكن رجعنا وما لك الا امور ربنا أخرجنا منها خرجنا من هذا مجهلنا، فإن عدنا فإننا ظالمين إذا عدنا في ماذا كساء إحنا ظالمين ونستحق كل ما ن... إيش كل العذاب إذا عدرجعنا فإحنا ظالمين لا هو أول مرة إيشي نحنا دالحين ظالمين لكن إحنا بنتراجع خلاص يعني بالحجي غلفر إحنا مخطئين وكأنه إيشي نحنا باي... باي باي باي غير وخلاص فإذا إذا عدرجع ثاني مرة خلاص ما هي يعذبهم هنو... ربنا أخرج منها اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون لكن كيف يجاب الله قال اخسئوا قالوا كلمة اخسئوا عاده تقولها العرب بالخلال اخسئ ذاك يقول يعني دايج فيها اهانه يعني بمعنى الكلمة الذي عاد يطلبك تطلب ربي يا الله رجعني وانا با سفر ما بلاجي لك اخسئ يعني اسكت ولا تبدي كلمه اخسأو قال, إخسأوا قال إن ما بي قال هذا الكلام يعني أكثر ما بيستعمله العرب للكلاب يقول خسأ الكلب يعني زيّره ونهاه ضرد يعني خال في اخسأو يعني كأنه لا حتكلم في الكلام فسكت قال اخسأو فيها ولا تكلموني ولا عددي كلمة فيها في جهنم قال اخسأو فيها نعم اخسأو في جهنم ولا تكلمون ولا عدتتكلم قال ما يجلسوا يعني مره يصيحوا و مره يقعدوا ما يتكلموا و كلها بالاش حتى له قال اخسئوا ما في بعض الروايات قالوا انهم يقولوا كذا اخرجنا منا فان عدنا فانا, فأنا ظالمون و رجع يقعدوا الف سنه بيتعذبوا و رجع يقولوا يقول لهم الله اخسئوا بعد الف سنه قلت لهم رئينا و رجع يقولوا الله اخسئوا و يجي لهم يعني يجي مره يطلبوا حاجه ثانيه و رجع يكونوا يقعدوا الف سنه يتعذبوا و جوبوا عليهم قل جعف الأخير ما عدي عليهم جواب ولا شيء ولا عدم أحمد قال الله صياح يعني قال شاهيد ونهيد يعني الشاهيد والذكر بجر النحص ويرده شده وقضمه وغيبه يعني عذاب ما أشد منه نعوذ بالله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فأصل لنا وارحمنا كان به ناس يقولوا كذلك نستبروا مثلا يقولوا ربنا آمنا أعملنا وصدقنا، فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين ورجعوا بحاولوا يستقيموا بكل أشي مستطاعوا ليش وأنتم بدل ما تستفيدوا من هذا المفروض قالت تبروا مثلهم وبدل ما تبروا مثلهم شو فاتخذتمهم فالتختمهم سخرية كان بتلا تلاحقوا قال سخرية بال معناها الاستهزاء معنا ال والسخرية قال بب معناها ال أت أت يعني التسخير يعني اشتعني التسخيرهم للعمل بيعبدوهم يشغلوهم يبهذلوهم سخريا يعني كأنك سخرت انتهي ايش يعمل تبعك وسخريا يعني استهزأت انتهي فقال اتخذتمهم سخريا يعني اش كانت استهزئوا بهم ولا بتبالوا بهم واذا عسرة كما به ناس مؤمنين واذا قلنا اوه اذا جواد جواد مسكين كذا ابن قل من واحد لأنك جواد واصبحت كلمة جواد ما عز يعني قد فيها معنى يعني شيء من الحين تقولوا المسكين ما بيدري حالا ولا ضعيف ولا ايوه قد فيها شيء من يعني من الاستهانة كما يعني في كثير يعني عند مرة مؤمن والله حاوا حاوا حبي بي يعني بيلتزم شرع الله يعني احذر واحد مثل هذا الأشياء انتبه انفرض اذا راى واحد يستجيل الله ومواضب على طاعة الله النهي يغار منه ويحاول أن يقتدي به ويحاول أن يفعل مثله لا يرجع يصلم مثل هذا المواصل إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تبحكم قال كان بيستهلوا بهم قال حتى أنسوكم ذكري كيف أنسوهم ذكر الله وهم ناس جيات قال أنسوكم يعني واشعين مشغولين بل سخريها منهم والأش وأعراضهم لما بعد فكرتوا في شيء ربي ولا في الإيمان بالله حتى انساكم ذكري اذا انساكم يعني أنساكم الاستهزاء بهم والتشاغل بهم لأنهم قال حتى انساكم ذكري وكنتم منهم تبحقوا إني جزيتهم اليوم بما صبروا ورجع قالوا إن حتى انساكم انساكم يعني بيقول للمجرمين هي المجرمين بيقول أنتوا كانوا بتضحكوا وكانوا بهناس بيقولوا ربنا آمنا ربنا ايش آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانتم بتتسخروا منهم وتستهزئوا منهم لما أدت السخرية هذا والتشاجر حتى أنسوكم يعني أنسوكم هذا لش يعني أنساكم تشاغل الاشتغال بهم واشعين فيه استهزاء بهم والسخرية منهم لما بعد رجعوا إلى الله ورجعوا إلى الحد حتى انساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم هؤلاء عاد يتسخرون منهم ويضحكون منهم استاذ بهم اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون هم الفائزين هم هذ حصلوا على ايش على على ما يتمنوا سالمين ما فيهم اي مكروه بينالوا ايش بينالوا يعني يعني احسن الجزاء نعم إني جزيتهم اليوم بما صبروا نعم بما صبروا يعني كان في إشارة إلى أن ال ال ال الدين يحتاج ايضا صبر يصبر واحد على كل شيء حتى وإن كان هناك أذى من من غير المؤمنين إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال برجاء يقول لهم كم قعدتوا في الأرض كم تعمرتوا في الأرض يعني يدلنا على يعني كم تعمرتوا في الدنيا كم قعدتوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يوم أو بعض يوم يعني ما جلسنا الله مده بسيطه ما هو الظاهر انهم ما بالله مسألة انهم بيتقال له هجر يعني جلسنا فترة قصيرة من يعني اليوم ولا بعضهم الظاهر الظاهرنا كذا ما هو يعني انهم بيينوا إنه ان ارادوا التقليل هذا الجواب يعني لانهم رأيوا خلاص الاعمار اعمار الدنيا وكلها قد انتهت وما جاوا شيء قالوا هم ما بيعلمون في واحد يوم ولا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا تفسير بأن المراد في الأرض يعني بث في الأرض يعني في الدنيا. وبعضهم بفسر في الأرض يعني في القبور. لكن قال إن حين قال الله قال إلا لستم إلا قليل عليهم. قال ما لو أنكم كنتم تعلمون. لو كان قالوا في هذا إشارة أن الدنيا. يعني قالها ما ما خمسين سنة لو من كم ما إلا قليل كل حياة الدنيا ما جلست إلا قليل <تصفيق> الظاهر الظاهرين هنا بيقولوا قال الله أو يوكر الله من يقول بهذا الأمر لخاطبهم هنا كأن الله بيقولهم إيه قال لنا برجع لهم هذا بعد بعد ما يبعثهم. ثم كم لابستن في الأرض عدد سنة قالوا لابتنا يوما أو بعض يوم يعني حين دروا أنها قد باجي حياة ودائمة ورأي والحياة الأول قد انتهت وكل شيء قالوا ما إلا قليل ما إلا يوم أو بعض يوم قال إلا بسم الله قليل كان هم قالت الله قليل إن يعني ناسية إلا بسم الله قليل يعني ما جلس الله قليل لو أنكم تعلمون لو كان بتدرى يعني لو كان بتنجبه وتعجله ما إلا قليلة يعني كان المفروض أنكم تستفيدوا منها تستفيدوا منها وتصبروا على طاعة الله وتأثروا تأثروا طاعة الله على كل شيء يعني لو كان بتدرّوا وتت تعرفوا هنا إذا هذا فيها قالوا إشارة إلى يعني ويرجح إن المراد في الدنيا قال لو كنتم تعلمون قال ها ما قعدت الله قليل لو كنتم لو أنكم كنتم تعلمون لو كانكم كن لو كان بتعرفوا هذا الأمر وتعرفوه يعني تعيش تستفيدوا منه تدرّون ما أنتم قاعدين الله قليل والنبي رجع هي حياة دائمة وهذا بهذا الحياة ما يجي فتعملوا إيش؟ لو كان بتدرون ما هي الا فتره قصيره تستغلوها في ايش في ما يرضي الله لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا افرضبتم ان ما خلقناكم عبثا ان الينا لا ترجعون عندكم انكم خلاص ما بلا خلقناكم كذيه ورجعت تسووا هذه تسووا وتكفروا وتظلموا وتنهبوا وتسرقوا وتقعد تموتوا ولا عدل لكم حساب ولا عقاب ما بلا كذي يعني كان سمى الله عبث إنهم ما خلقهم إلا لغرض وغرض الإيش يعني يعرضهم على الخير إن أطاعوا وإلا فعذبهم ما هم أبل الله كذا يخلقهم ورجعهم ورجعهم يموتهم أفعكبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون عندكم ما بالله خلقناكم كذية فاضع قاقا ما بالله الله تقعدوا كذية وكل واحد يسوي ذي بده وذا, وذا يبتل وذا يسرق وذا ينهب ورجعتموتهم ولا اي لكم شيء وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق تعالى عن ذايت سير يعني ما يمكن الله يعني تعني نبى إن يتركه ما إن يخلوهم هكذا عبث ولا يجي ليشي يحاسبهم وإيش ويجازي المحسن ال ال المسلم بالإحسان ويكافى الظالم بإيش بالعذاب يجازي بالعذاب فتعال الله الملك الحق سير له عبارة يعني فيها يعني نبى هنا حاجة العمر إن ما يمكن الله يتعاون في هذا في أيش في أمر العقاب تعال الله انكم ما بلا تقعدون كذا ولا تبعثوا ولا يجي لكم ايش تحاسبوا على اعمالكم تعال الله الملك الحق ما يمكن ايش ما يمكن يحصل منها مثل هذا الترات انه يبعثكم يعني يخليكم كذا بدون حساب لا اله الا هو رب العرش الكريم رب الملك رب كل شيء ومن يدعو مع الله إلها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه هذه الجريمه قال طبيعا الانسان يدعي شيء اخر غير الله هذه جريمه يعني من اكبر الجرائم انك تدعي شخص تدعي شيء اخر وتجعلها له لأنك لانك أنت انت لله له مكان الله ونقصت في... في الله لانك جعلت انت سمع... يعني الاله ما عاد شيء تقول و... قالت... في ذا وفي ذا قال مثل هذا قال ولا معك ولا معك دليل عليك لا يمكن ان ترى برهان عليه من يدعو مع الله إلها اخر لا برهان له به هذا ما إنما حسابه عند ربه ما جهد أحد الحاج له ولا يجازيه على قدرها جريمته إلا ربي في حسابه عند ربي ونعوذ بالله إنه لا يفلح الكافرون الكافر قال ما بيفلح ما بيحصل على أي خير فهذا إما انه لا يفلح ما في الآخرة واضح وربما في الدنيا بيسبق لا يفلح في الدنيا أيضا يعني ما بيحصل على على ما أرى إن الكافر يريد من كفرة إنه يبقى لهش إما ملك أو جاء يعني يبقى يعني يحاول إنه يبحث الراحة يعني بيراق الناس مثلاً إن الكثير من الناس بيراق أن السعادة في الملك وفي تملك تملك الأموال وفي الزعامه وفي الوجاهه وأن يكون يعني الذي إيش يأخذ بقوله وال يعني فإذا جاء الانبياء يدعوهم الى دين إلى دين الله رفضوا عندهم تفوت عليهم هذه الاشياء ذيك وبتسلفهم راحته فقال يعني يشتوا يقعدوا على راحتهم قالها ماهم لين ماهم حتى مرتاح ولا في الدنيا بايقعدوا يعانوا بايقعدوا يقعدوا يعني يعني بيجي لهم مشاكل ويجيلهم لهم شغله حتى في الدنيا ما هم مرتاح ما هو فالح ما هو عارف على خير لا في الدنيا ولا في الآخر فالدنيا قال بي قال ومن اعرض عن ذكري فانه له معيشه ضنك يتعب بايتتعب يضيق. قلنا لكم إن... يعني إن الدين نعمه الدين نعمه لل... للبشر حتى ل... للمؤمنين ان الذين مؤمنين بيرتاحوا بالدين حتى لو معهم كل ضرفهم كيف ما هي نفس الدين هذا اكبر نعمه يحس الانسان بالراحه يحس بالسعاده ولو ما مهمل لكن بسل الكافر بقيت يجد مأهمال أذيك فيه أذي معاه مثلا ألف واحد وهو في ضيق وبيعاني ليش ما مأمدري مثل, مثل فلان وليش ما هو كذا وليش ما هو كذا ويغير من فلان ويحسد فلان ويضايق من كذا ويجي وجاهو بيعاني ويضيق ويتعب وخايف وقلق يعني قلنا لكم حتى بيؤدي إلى كثير منهم إلى الانتحار. في يعني إذا ما بي لا في الدنيا ولا في الآخرة إنه لا يفلح الكافرون وقل رب يقفر وارحم وأنت خير الراحمين يعني يقول يا محمد رب يقفر وارحم ويدعي الإنسان والمفروض هذا للناس يقتدوا بالنبي ويكون يدعي الإنسان بالمغفرة ويدعي بالرحمة ويعرف أن الله خير الراحمين إلى هنا